إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره و ن س ت ه د ي ه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لو من ي ه د ي ا ل ل ه ف ل ا م ض ل ل ه ومن يضل ل فلا ه ا د ي ل ه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك و ن ب ي ك محمد ثمما بعد نستمحكم عذرا أن نتوقف هذا الأسبوع عن درسي شرح العقيدة الصحوية هذا الأسبوع فقط وذلك لكلمكم فيما قد وعدتكم به المرة السابقة حينما تكلمنا عن قضية أو في قضية الحاكمية فكنا قد وعدناكم. لأننا سنتكلم عن ضوابط تكفير المعينة عند أهل السنة والجماعة نظراً لأهمية الموضوع وحتى لا ت ز ل أقدامنا. محمد الله وأنوأصله لكم ل أ ن ه يحتاج إلى تأصيل حتى يظهر الحق وينضبط فتكون ع ق ي د ت ك بفضل الله عز وجل سليمة خالية من كل شائبة وبالطبع هذا الموضوع يعني له أهمية كبيرة في مثل أزمنتنا بل وفي كل زمان وهو جزء من مسائل الإيمان والكفر هذه المسائل العظيمة الأهمية والتي بسببها أو فيها وقع أول اختلاف بينها ل ق ب ل ة كما تعلمون، فهي من أمهات المسائل التي ينبغي أن يحرص العبد على تعلمها وعلى فهمها ودراستها دراسة صحيحة في ضوء منهج ه ل السنة والجماعة. ثم تزداد الأهمية في أ ز م ن ت ن ا لما تعلمونه من عود جديد للفرق التي انحرفت في هذا الباب، فقد رجعت مرة أخرى، فقد رجعت مرة أخرى و ط ل ت رأسها. ثم تزداد الأهمية أكثر فأكثر في محافظة كمحافظتنا. التي اصطالت بني ر ا ن الافكار المخالفة لها للسنة والجماعة في هذا الباب، فأصبح لزاما على المسلم أن يتعلم هذه المسائل وأن يتقنها جيدا حتى صح ا ع ت ق ا د ه وحتى لا تزل قدمه في مهلكة من المالك في هذا الباب، فنقول بالله التوفيق قبل أن يعني ندخل فيه. مسألة ا ل ت ك ي ر المعين وضابطه، فسيدور كلامنا على محاور ثلاثة، وأرجو أن تنتبه لأن تأصيل هذه المسائل والمشكلة التي توقع الناس في الأخطاء أنهم لا يؤصلون المسائلة تأصيلا سليما، ولو أصلت تأصيلا صحيحا سليما. لما يعني انحرفت وزاغت لي ا إ ق ب ا ل ك القلوب والعقول في هذا، فسأدور كلامنا عن أول نقطة عن مزيلات أو نواقض الإيمان، مزيلات أصله، الكفر الأكبر والأصغر، شرك الأكبر والأصغر، الظلم الأكبر والأصغر، الفسق الأكبر والأصغر، فلا بد أن نعلم م ن السنة، ا ه السنة الجماع في هذا الباب. ثم سيكون المحور الثاني من كلامنا عن معالم معالمي التكفير عن هذا السنة والجماعة، ثم ضوابط تكفير معين لي ما هي شروطه هي الموانع في هذا الباب، و س ن ص ب كلامنا عن يعني في هذا الباب عن عارضي الجهل. تعلمون أن ه ا السنة والجماعة بفضل الله تعالى. خالفوا خالفوا الخوارج الذين جعلوا الكفرة كله أكبر. أنت فل ا ن ل السنة الجماعة خالفون في هذا الباب أنهم عندهم كفر أكبر وأصغر وهكذا. نحن سنتكلم عن مزيلات أصل الإيمان، مزيلات الأصل، نواقض ل ي تنقض الإيمان وتخرج العبد من ا ل من ال... ولذلك ن ا ت ك ل م في بعض عن يعني تحرير موطن لزاع ن في المسألة تحرير موطن لزاع في المسألة نقول ب ل ل توفيق مزيلات الإيمان أصل ا ل إيمان هي ما كان كفرًا أكبر أو شركاً أكبر أو نفاقًا أكبر أو ظلماً أكبر أو فسقاً أكبر لأن الأصغر من كل هذا ينقص الإيمان ولا يزيله كفر الأصغر ينقص الإيمان لكن لا يزيل أ ص ل ا الإيمان اللي يزيله ولا بدنا بالك بالكفر لأن الكفر أعم من كل هذا ا ل ك ف ر أعم من كل هذا كفر أعم من, وأعام من الشرك وأعم من من النفاق ماشي؟ الن الشرك خ ص والكفرة خاص ذلك أن الكفرة لغة والسترة و ا ل ت غ ط ي ة والسترة والإيه ست و ت ط ي ه ولو ع د التعريف اصطلاحية ماشي فمن على سبيل المثال ما يقوله شيخ الإسلام ا ل تيمية رحمه الله والكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء نعتقد نقيضه وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم به هذا تعريف عند شيخ الإسلام يقول إن الكفر هو عدم الإيمان يا جماعة ا ح ن ا عندنا ا ه ل السنو الجماعة بنقول عندهم لما بيجي نتكلم فسائل ي م ا ل ا ي م ا ن ا ن بيكتمع عندهم كفر و ا ي م ا ن المقصود كفر ا ص غ ر ل ا ن الكفر ا ل ا ك ب ر و ا ل ا ي م ا ن لا ي ج ت م ع ا ن لا ي ج ت م ع ا ن كفر ا ل ا ك ب ر ا ذ ا حل ا س ت ع ص ل ا ل ا ي م ا ن من ا ي ه خلك من ج ذ و ر ه فالمقصود كفر ا ص غ ر ولا ي ج ت م ع مع ا ل ا ي ه مع ا ل ا ي م ا ن كفر و ا ي م ا ن ج ت م ع كفر ا ص غ ر وليس كفر ا ك ب ر أما الكفر ا ك ب ر يزيل ا ص ل ا ل ا ي م ا ن ماشي من أجمع التعريف تعريف الشيخ عبد الرحمن ا ل س ع د رحمه الله أنا طبعاً لا ر ي د لأن أنا أوجز لكم عشان ل ب الموضوع ضواب التكفير ا ل م ع م م ث ل ا أردت هذا ت م ه ي د ا ا فشيخ السعدي ق و ل رحمه الله يعني حد الكفر ح د ا ج ج م ا ع ا فقال وحد الكفر الجماع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه كما أن الإيمان اعتقاد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والتزامه جملة وتفصيلا، فالإيمان والكفر ضبطان متى ثبت أحدهما ث ب و ت ا ك ا م ل ا انتفى الآخر، انتفى الآخر. طيب، ا ل ت ع ر ي ف بتاع ا ل ب ل كل ما ب ي ت ط ح لنا منها إن الكفر يكون بالقلب واللسان والجوارح ا ل ق ل ب ك ف ر ا ل تكذيب الذي يناقض تصديق له القلب كفر تكذيب يناقض يقوم بالقلب كفر تكذيب لأنه يناقض تصديق القلب وعندنا باللسان ك طبعا وفيما يناقض بالقلب أيضا يناقض عمل القلب يعني في الكفر يقوم بالقلب إما يناقض قول القلب بكفر التكذيب الذي يناقض تصديق القلب ويم يناقب عمل القلب عندنا عمل. الإيمان به هاه ا عشان تتصور و المسألة ا الإيمان قول ا ع م ل طيب ع ن ا ص ر الإيمان عن د ه السنة ل ع ن ا ص ر الإيمان عن د ه السنة ل الجماعة أربعة على ص ر أو خمسة قول القلب وهو التصديق قول القلب و ل ي و يعني قول بين قسم ل ى قسمين عن د ه السنة ل قول القلب وقول اللسان قول القلب وهو التصديق وقول ه ا اللسان وهو اللي ينطق الشهادتين وعمل القلب اللي هو الحب لين والخاطر رجع وخبرك ا ل ى آخر ما هو نالك وعمل اللسان زي ا ل ذ ك ر والدعاء وهكذا وعمل لين الجوارح والبعض بيخلي عمل اللسان و عمل الجوارح خ ل ي ه م ع ن ص ر ا واحدة واضح فهنا بنقول ا ن الكفر بقى كفر ب ر ض ه يقوم بالقلب ويقوم باللسان و ي ق و م بالجوارح بالقلب ك ف ر التجذيب ينقض ا تصديق القلب، ماشي؟ وممكن كفر الشك ي جذارك، لأننا عندي الحد الأدنى في تصديق القلب عشان يص... لو المطلوب في الإيمان انتفاء الشك، لو نزل للشك يبقى خلاص خرج منه، انتفاء الشك د ه ا ل ح د الأدنى لفي ن تفاوت في ا ل تصديق، ماشي؟ الكفر كما قلت لا تيكون بالقلب ويكون ب ا ل ي ه يكون بالتجذيب والشك ينقض ا قول القلب. ويكون كذلك فيما ينافي عمل القلب ينافي المحبة إيه؟ بغض الله وبغض رسوله أو كذا ع بغض دينه ونحو ذلك وكذلك ي ك و ن باللسان ي ك و ن باللسان يكون باللسان كسب الله و س ب الرسول أو دعاء غير الله وهكذا يعني ماشي جماعة. ويكون بالجوارع كالسجود لغير الله أو الذبح لغير الله أو ا ل ق ا ء المصحف أو نحو ذلك والعزم الله ب من عند الكفر يكون بالقلب و ا ل ي ه و ا ل ل س ا ن و ا ل ي ه و ا ل ج و ا ر ة م ا ش ِ ج م ا ع ا و ط ب ع ا من هنا ه ظ ه ر خ ط أ المرجع الذين حاصروا الكفر, في الكفر في في ت ك ذ ي ب القلب، بعده كلام هاجم باطل، حاصر الكفر في م و ر د ت ك ذ ي ب ل ا ل ق ل ب ده كلام باطل، هذا كلام باطل، م ا ش ِ ج م ا ع ا طيب، ط ب ع ا عندنا أنواع الكفر على وجه السرعة والكفر رأس و ل ش ع ب أ ي ض ا زي ما عندنا نبيا رأس و ل ش ع ب فعندنا من بلد أقسام الكفر الأكبر, إيه الفرق بقى الأكبر والأصغر ا ل فرق بابين ا ل ا ك ب ر و ا ل ص غ ر ا ل فرق الأكبر يخرج من الملة الأصغر لا يخرج من الملة ماشي الكفر البلد الأكبر يحبط العمل الثاني ينقص في الأجر فقط ماشي لكن لا يحبط إيه لا يحبط العمل الكفر الأكبر إذا مات صاحبه عليه يخلد في النار الكفر الأصغر ه لا تحت المشي إن شاء ع ع ن ه إن شاء عذبه مش الكفر الأكبر يحلو النفس والدم والمال الأصغر لا يحلو النفس ولا الدم ولا ي ولا المال إلا في بعض ا ل ح د و د اللي هي ب ل ا فيها قتل ا ل ر ج م وكذا لكن بيعمل معاملة المسلم حتى لو ما تبصلي عليه وغسلواها كذا واضح ا و ترك الصلاة بعدما يستثاب. طبعاً عقل الراجح ا ن ه ا ذ ا ا س ت ت ي ب ترك الصلاة ش ب ش ي يذكر. عقل و الراجح ا ن ه ا ذ ا ا س ت ت ي ب فاختار القتل على الموت ا ن هو متفهراً. وهذا من ر ج ح الشيخ ا ب ن ا ت ا ي م ي ة لماذا؟ ل ا ن ه لا يعقل ا ن يكون في قلبه ا ي م ا ن ويختار الموت عليه على, على الصلاة. قال هذه قريبة على انتفاء ا ل ا ي م ا ن من قلبه. ما صلى الله عليه وسلم ا طوال ع ا ف ي ة أقسام الكفر يا رفاق كفر التجذيب و كفر الإباء و ا ل ا س ت ك ب ا ر زي كفر إبليس. ل كفر أكبر. ما د ي أقسام كفر أكبر؟ كفر التجذيب و كفر الإباء و ا ل ا س ت ك ب ا ر ك كفر إبليس. ماشي؟ كفر التجذيب طبعا زي كفر ك ذ ب ا ل ر س ل ماشي؟ و كفر الإباء و ا ل ا س ت ك ب ا ر و كفر ا ل إ ع ر ا ب و كفر الشك و كفر النفاق. ماشي؟ طيب، طبعا العلاقة وطيدة بين اللي بين الزار والبطن في الكفر ا ي ض ا كما قال اللي العلماء و ك ل م شيخ ل س ا م في ذلك طويل الذيل بين هناك علاقة بين الكوف فصا ب ا ر والبطن في الكفر ماشي معا؟ طيب ال ا ا ن ا عنا عندنا مرادفات اللي ايه؟ أو اللي ا ل م خ ر ج ا ت اللي اللي بتخرج ا ل ش ر ك برضو الأكبر و ا ل ي و الفسق الأكبر والظلم الأكبر كل د ه ب معناه معنا الكفر ع ا ل ب ا ا ل ك ب ر بس الشركة م يفرق بينه وبين ا ل ي بينه وبين الكفر إن الكفر أهم ا ل ش ر ك ا ل ش ر ك هو قائم على التسوية و ا ل ع ز بالله إنك تشرك مع الله غيره فلو كان في صرف عبادة هي بدها شرك أكبر أنت جعل الله ندا في عبادتك تصرف لو العبادة د ه شركة أكبر ف ر قوم على التسوية على ا ل ن د ي ة والعيال ب ا ل ه ماشي الكفر عام يعني ا ل ش ر ك كفر لأنه بيخرج من الإسلام وكفر ي ش م ه الأشياء ا ليست من ا ل آ ي ه من الشر ك زي س ب الله وسب الرسول ك ذ ا ليست من ا ل آ ي ه فالكفر عام كذلك النفاق بين قسم إلى قسمين نفاق اعتقادي ونفاق عمل نفاق العمل لا يخرج نفاق الاعتقادي يخرج نفاق الاعتقاد أحد ما عليه الكفر بس الك الكفر ل ن ا عمل ا ن ه بيشمل المغاصر منا داخلين ا ل ا ع ت ق ا د ي مشج معه الظلم ا ي ض ا في ا س م ا ء ظلم ا ك ب ر يخرج من ذي من الملة وظلم أصغر لا يخرج ده ي ن ا ل ق ر و ب والكافرون لهم ظالمون ده مع ا ل ا ك ب ر لكن ربنا ظ ل ن ي ا ن ف س ن ا ضل من نفس ليس كفران أكبر من معصية هذه ل ي المعصية, المعصية. الفسق نفس الكلام منه أكبر ا ص غ ر مش من أكبر و ا ص غ ر أخبروا الكافر إنه الفاسقون ا فمن كان م ؤ م ن ا م كمن كان دبناهنا ه ك ب ر لكن ا ذ ا جاءكم ا ء فاسق ب ن ب ده ف س ق ا ي ه ا ص غ ر معصية لا يخرج من ا ل ا ي ه من الملة في ظ ل م ا ك ب ر م ع ن ى ك ف ر وفي ذو المأذر وفي فسق ا ك ب ر برضه كوف يخرج من الملة وفي ا ص غ ر ا ي هو هو فسق كبير ر هو فروخ من المين يعني مرادف مشج ا ا معه ا ط ب ع ا في ذلك ا ي ه هذا السنة خلفوا مين الخوارش في هذا الباب لأن الخوارش في هذا الباب ا ي ه عندهم المعاصي كلها كفران ك ب ر م ف ي ش ك ف ر ا ك ب ر و ا ص غ ر و زيك عنده الكبائر مخجن ر من ا ي ه من المين طيب وخلفها ا باب المرجع ئ لأن المرجع ئ ما ع ن د ن ش من ق ص ا ت ا ل ا ي م ا ن لأن ا ل ا ي م ا ن لا زيد ولا ينقص من المرجع ئ وعندم ه ا ل ن ع ص ي ق ك ل ي و م لا تؤثر في الإيمان وكفر ح ص ل و ف ي ن في التكذيب م ا ش ي ده كلام ب ا ط ل بناء على تعريفهم ل ل إ ي م ا ن إنه محصور في مجرد التصديق أنه محصور في مجرد ليه؟ لأن المرجع ع ن د ه م ا لم ي ا ن مجرد التصديق ده ك ل ا م ب ا ط ل ومردود بخلاف ه ل السنة والجماعة ط ب ع ا ع ن د ه م قول وعمل طيب بعد ذلك ا ح ن ا عندنا ه نتكلم في معالم ه ل السنة ا ح ن ا ا ت ك ل م ن ا عندنا ي جماعة لأن ما ن ق ج ر نتكلم عن المعين لابد فيه من ضابطين لابد فيه من ضابطين أن يكون حتى الذي أتاه كفر أكبر كفره أكبر شركة أكبر ظ ل م ا أ ك ذ ا يعني لو أصغر يبدأ خارج عن محل الكلام عشان يخرج من المعين من الملة لابد منه من ت ا ف ر شيء من تافه أن يكون مرتكبه كفره أكبر. إذا لو أصغر خارج عليه عن موضوع ا ل ك ل ا م خ ب ر دي ا و ل ن ق ط ه النقطة الثانية. كفر أكبر النقطة الثانية أن تجتمع فيه الشروط وتنتهي ا ل م ع ا ن ا اللي ضواب التكفير المعان ع ن د ى ذ ل ل سنة الجماعة. ضواب ط ل ن المعان ت و ف ي ر ه ن ا الباب الأول أن يكون مرتكباه كفر ا إيه أ ك ب ر ا ل ض ا ب ط الثاني أن يستوفي الشروط وتنتهي في حقه. ا ل م و ا ل ع ه ن ق ج ل كلام عنه إن شاء الله بالتفصيل. طب ق ب ن ا ل خ ش ب ة على مسألة تفصيلا هنكلم عن معالم أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. و ي ر ج و أن تنتبه جيدا معالم وأسسيات وسمات أهل السنة في هذا الباب. ماشي معالم أ ه ا السنة والجماعة فيزين في هذا الباب. ه ن ا سضبط لك يعني المسألة برمتها بإذن الله تبارك وتعالى. آل آل السنة والجماعة لهم معالم أشهرها ستبعالم الأولى و س ط ي ة أهل السنة والجماعة بين الخارج و والمرجع في مسألة التكفير نال السنة وسط في هذا الباب بين من بين المرجع ليه والخارج و في هذا ا ليه في هذا الباب هنوضح ه ا ل ك الثانية التكفير حق شرعي و ح ك م شرعي وحق لله تعالى حكم شرعي هنبلك ا إ ب ا ه ي م على كلام ده حكم شرعي حقا لله تعالى. الثالثة التكفير مبناه على التثبت والتحري لا على الاندفاع والتجري. مبناه على التثبت والتحري لا الاندفاع والتجري عن ا ج ر أ ة هنوضح ل ك الرابعة ه ل السنة والجماعة يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. بين أحكام الدنيا و أحكام ا ل خ ر الخامسة ه ل السنة والجماعة يفرقون بين كفر العموم وقفر التعين بين العموم المعين الثالثة ه ل السنة والجماعة لا ي ك ف ر و ن بالمآلات ولا لزوم لوازم القول إذا ل م ق ا ص د معتبرة ه ل السنة والجماعة أ ه ل س ن ا ل ن ج م ا ع َ ل ا ي ك ف ر و ن ب ا ل م ا ل ا ت ي ع ن ي م ا ي ق و ل ِ ل َ ه ا ل ق و ل و ل ا ل و ا ز م ا ل ق و ل ي ع ن ي م ا ا ل ز م ع ن ه ُ إ ذ ا ل م ق ا ص د ع ن د ه م م ع ت ب ة ر ه ن ل ق و ل ه م و ا ح د َ و ا ح د َ و ص ط ي ت َ أ َ ل س ن َ ا ل ج م ا ع َ ب ي ن ا ل خ و ا ر ج ِ وَالْإِهِ و َ ا ل ك ف ي ر ْ ج َ ع َ ة ِ ب ِ م َ س في م ل ا ئ ل ا ل ا ن واص فين وبن الخوارج و و برضو في إيه في مسائلك زي ما و س ط بين الـ بين الإيمان بين الـ بين الـ بين الخوارج والمرجع في مسائل الإيمان تابني ا ل و س ل ا ز ا ي في مسائل الإيمان وصل ا ز ا ي قال السنة وصل في مسائل الإيمان بين الخوارج والمرجع من يق من يقولي ها آه فتح الله عليك لا يكفرون بب زنب زي الخوارج و وما لوش لا يضر مع الإيمان إيه زنب ه اللي بنعمل ه زمين ز ي ا ل م ر ج ي ه ماشي إنما عندهم ا ل ظ ر مع تنقص الإيمان وتجعل ع د العبد تحت الإيه الوعي ماشي دكمانو كفر وطلق الزنب دمين الخوارج اللي يعمل يزنب إيه يقطع عندهم ده كلام باطل مخالف صريح القرآن والسنة ماشي الذنوب ما لم تكن ك ف ر ة أكبر لا تخرج إلا إذا استحال يعني ا ل كبار لا تخرج من الملة إلا إذا زي ه ا س ت ح ل ا خلاص قال الزنا حلال يبقى خلاص ك د ه ا ل ع ا ز و ا ل ل ه دينه من ه و ا ك ضاي و ر و ح ف ا ل س ن ة الجماعة لا ي ك ف ر و ا م ك ت ك ب الكبير إلا إذا زي ه استحلاها خلاف للخوارج ولا يقولون إن زي ه إن الذنوب لا تغس في إيه في اللي م ا ن ك ق و ل و ن ه خقول و المرجع ا هذا كلام باطل لاذ الإيمان يزيد وانقص يزيد ب ا ل ط ع وانقص إليه بالمعصية فالمعصية ت ؤ ث ر في الإيمان بالنقصان والسلب بالنقصان ن ب السلب بالنقصان مش جماعة في المسائل ا ل كفر نفس الكلام ه ل السنة الجماعة وسط بين الآيه بين الخوارج والآيه و ا ل م ر ج ئ ا يقول الإمام البغوي رحمه الله اتفق ه ل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها يعني ماعتقدش ما إلا لا يخرج من ي ه بارتكاب شيء ما كبر وإذا ع م ل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار كما جاء بالحديث بل هو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبوا ق د ر ذنبه ثم أدخلوا الجنة ب ر ح م ت ه م والإمام ابن القيم رحمه الله ماشي يقول وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر و ل و ا ز م إما فلا تتلقى هذه المسائل إلا على ر ع عن ا ع مين عن الصحابة رضوان ا ل ل عليهم فإن المتاخرين لم يفهموا مرادهم، فانقسم فريقين، فريق أخرج من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوا الفريق ال اللي قضى بالكبائر و و و ا ل ط ا ن ي ن الخوارج والمؤتزة والخلاف و ا ل خ ا ر ج فيلس، لكن و ا ف قوم في ا ل ه في ا ل ح ق لأنها مرتكل كبيرة منزلة بين المنزلتين. لكنه ايه م خ ل د في النار. ماشي. بس من دول هاي الوعيدية، السوليه الوعيدية. طيب قال بنام القائم بيقول يعني وفريقا جعلوه مؤمنين كامل الإيمان. اللي ممن دول المرجاة. فهؤلاء غ ل و وهؤلاء ج ف و ا وهذا الله أ ل ا ل سنة للطريقة ا ي ه أله سنة للطريقة المثلى والقول الوسط. الذي هو في المزاعب كالإسلام في المنال، فهنا ه كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم. انتهى كلام ا ل ق ي م من صلاة حكم ت ا ر ي خ وسطي 1930. ما ش ي ي ا جماعة. طيب. ف ع ل ا عندي للسنة ا في هذا الباب و س ط بين ا ل ا ي هيه بينه بين اللي الخوارج و ا ل ي والمرجع والكلام فيها تفصيل ك ت ي ر ت ر ج ع و ا ل ه في في الكتاب و ن ق و ل ا ت لشيخ لسنبتيمية وغيره رحمهم الله النقطة الثانية جماعة وهي طبعا مخالفة المرجاة هذا ما ب ي في ن ا ن ه م قالوا حصلوا التكفير في ايه في التكذيد يعني عنده ممكن يسبوا الله والرسول يسبوا الله و س ب و ا ولكن في ش ا ل ا ع ت ق ا د عنده هذا كلام باطل طبعا خ ت ب ا ل ك يعني عنده المرجاة ممكن أستاذ ويصب و ا ل س أ ل ة لما موجودة في قلبه وده كلامه ا ي باطل وضلال مبين ومخالف صريح القرآن ما شجاعة ي يا م بعد ك د ه عندنا إيه؟ التكفير ي ه ا حكم شرعي وحق لله تعالى انتبه التكفير حكم شرعي لا مدخل للرأي فيه ولا للهوى حكم شرعي، م ا فيش داخل فيه في لا ي الرأي ولا الاك ي ولا الهوى، م ا فيش مجال للدماغ في مجال التكفير خالص ولا الهوى، بالواسعين مع يعني ايه قائم على ا ل ش ر ع ماشي، فالمؤمن من حكم الله ورسوله لايه من ا ل إ م ا ن والكافر من كفره الله ورسوله، يقول شيخ الإسلام نتيمير رحمه الله. مش ف ع ل ا ل ك ف ر و ا ل فسقة أحكام شرعية ليس م ا ش ي ذلك من الأحكام التي يستقبلها ا ل ع ق ل مش بالأحكام اللي يستقبلها ليه ا ا ه مش بالأحكام اللي يستقبلها ا ل ع ق ل فكفر ا ل ا من جعله الله ورسوله كافرا والفسق ا من جعله الله ورسوله فاسقا كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله ه ممن و م سلما والعدل من جعله الله ورسوله عدلا والمعصوم ا ل د ن ي ل من جعله الله ورسوله معصوم ا ل د ن ي والسعيد في الآخرة من أخبر الله ورسوله عنه أنه سعيد في الآخرة والشقي فيها من أخبر الله ورسوله عنه أنه شقي فيها إ ِ ن َّ ا ق ا ل ف ه ذ ه ا ل م س ا ئ ل ك ل ه ا ثابتة بالشرع، ا ل ك ل ا م د ف ت نهج النبوى في الجزء الخامس صاب ا ث ن و ق س ع ي ن ر ح م ة ا ك ذ ل ك والكفر حكم شرعي م ت ل ق ة عن أصحاب عن صاحب الشريعة والعقل قد يعلم بصراب ه القول وقطعه، وليس كل خطأ في العقل يكون كفر ا في الشرع انتبه. العقل يعلم ب ا ص و ا ب ه بس مش كل خ ط ر في العقل ب ا ي ه إذا قلنا للشر ممكن ب خ ط ر وليس كفرا بيبقى ه ن اللي بقى م ر د المسألة ليه ها لي للشر وليس للعقل للشر وليس للعقل ك ما إنه ل ي س كل ما كان صوابا في العقل تجب في الشر ا ي ه خ د ت ب ا ل ك ا ن ت ا ز ا ي اخبرلك معرفتي م ص ا ب ليه لأن إحنا عندنا ا ل ت ح س ي ن وتقبيع ا ل شرعي مش عاقل ي زلميم ي ا ز ي ا ل معتزل انتبه لهذا ابن وزير رحمه الله ملك وزير محمد ا ب ا ريم من وزير من ا ع ل ا م اليمن ر و ا ب كتاب العواصم من ا ل ق و ا ص م م ب ت ب ى عباد بن العربي كتاب كبير ا س ه تعيش ا ش ع ي ب ا ل أرنو كتاب عظيم جدا ا ت و ل ك ت ا ك ت ب آخر اسمه ا ل ر و ض الباسم في الذب عن سنة ا بالقاسم صلى الله عليه وسلم هذا رجل من أعلام اليمن عالم كبير جدا يقول إن ا ل ت ك ف ي ر سمعي م ح ض إن ا ل ت ك ف ي ر سمعي م ح ض ماشي لا مدخل للعقل فيه وإن الدليل على الكفر لا يكون إلا س م ع ي ا ق ط ع ي ا ولا نزاع في ذلك ولا نزاع فيه في ذلك في كلام فعاصم القاص والشيخ ابن العسقلان هو كلام طويل أ ي ض ا في كتابه القواعد المثلة فيقول ي ع ن ي أن أقول لكم بعضه موجود ن ص ف ك ا م ل ا ر ح م ه الله. ف ي ن قال قائل قائلٌ ثين قال قائلٌ هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقوهم؟ ن قلنا الحكم بالتكفير و ا ل ت ف س ي ق ليس إلينا حكم التكفير و ا ل ت ف س ي ق ليس إلنا للشر ع لرسول و لاش ليس إلينا بل ولله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ف ه و من الأحكام الشرعية. التي م ر د ه ا إلى الكتاب والسنة، ف ي ج ب ا ل ت ف ب ت فيه ذلك ا ل ت ف ب ت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. إلى آ خ ر بقى كلامه ط ب ع ا في ا ل ت ف ص ي ل في هذا ال المسألة. فيا جماعة يترتب على هذا ماذا؟ أن التكفير لما هو حكم شرعي وحق لله تعالى. يترتب عليه أ ي ض ا في هذا الباب. ا ن ي إن مدام هو كذلك فليس لك ا ن تعاقب به يعني ا يعني ه ي لما انفعش تعاقب به فترد على من كفرك فيه ف ت ك ف ر ه وتغازي ا ي ه في ثلث لا منفعش فيه يعني دا ع ق ل لا تعلم انتبه قول ش ي خ الاسلامي تيمار ر ح م ه الله ما ش ي ي ا ج م ا ع ا ه يقول فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خ ا ل ف ه م وإن كان ذلك المخالف يكفرون شوف حتى المخالف ا ي ه يكفرون هم ا ك ف ر ي ن لأن الكفر حكم ش ر ع ي فليس للإنسان أن يعاقب بنفسه فمن ت ذ ب عليه ينفع تكسب عليه لا وزنا ب ي ه ل ك ليس لك أن تكذب عليه وتزني ب ه ل ه لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى وتذلك التكفير حق لله فلا ي ك ف ر إلا من ك ف ّ ر الله ورسوله واضح؟ إذا ما واضح؟ لا ا ح ن ا نتكلم على المعاقبة يعني ما بطردش على رعين ما ليس لك تعاقبه ب لا ده أمر طلع شعور و ك د ه ك د ه مش مشعوم ومش ف ر ق ي ا كافر ممدع ل ى ب ا ل غ لك ن مش كافر ل ا ن بكلم عليه ى ا ا ل على مسألة إنه د ح ق ل ل ه تعالى و ا ي ه منفعش ا تعاقب به ي يعني ج ا ل و ا حد ق ب ل ك راح م ك ف ر ك ا ن ت معروف ا ن ك ا ن ت ما تظلم ل كان ت ايه إنه عتدي عليك لكن تعطيك مثل ا ي ه ا ي ه في ا ل م س ا ل ة ي ح ق ل ل ه تعالى ف ه م ت زماه زي الكذب وزال واحد زنا ي مثلاً و عايزه بالله ب أ ل ك مش ه ت ر و ح ت م د له منفعش ا ي فهمتوا عزل ا ي هو المقصود هذا ا ن ديمة إيه ليست إيه ليس لك أن ترد ب ا ل م ث ليس ل لك أن ترد باله لين ا ل ل ا ح ا د حرام ل ح ق ن ي ن ل ح ق ن ا ت ح ر م ف ي ه م و ا ل شيخ صلع بعزل الشيخ برضه تكلم ف ي ه كلام تفصيلي م ا ش ي ج م ا ع ة كلام طويل بنفس هذا اللي المعنى ف ي ق و ل ه ل ا ل س ن ة بعد مساق ا ب أ ق و ل هذا السنة أصب في هذا البيت بين الخارجين كفرون بالذنب وكفرون ي مطلق الحكم بقول م ن ز الله مطلق الموالاة ولاحوز ا ذلك وأشباهه وبين المرجع ث م يقول هذا ا ل س ن َ بين هذا وهذا يقولون إن من ثبت إيمان بريئ لا ي جوز و ن ي خ ر ج من هذا الحذن إلا بحجه وظهور الشروط وانتفاء الموانع فإذا ك ا ن ك ذلك فإن الذي يقيم الحجّة وأنظف الشروط والموانع هو الله لا شرعة إلى آخر كلامي طبعا ح ف ظ ه الله م ا ش ي يا ج م ا ع ة ده النقطة اللي ا ح ن ا ق ل ن ا ا ي ه ا هو اللي م س أ ل ك لنا وعاقل اللي هي تعال ت ك ف ي ر مبناه ن ق ط ي ثلاثة على ا ل ت ث ب ت و ا ل ت ح ر ي لا على ا ل ا ن د ف ا ع وال والتجري تبي المهمة دي ه م ة جدا نقطة خطيرة خطير ت ك ف ي ر يا جماعة مبناه على ا ل ت ث ب ت و ا ل ت ح ر ي ما ي ن ف ع ش ب ا إيه ا ل ت س ا و ا ل ن د ف ا ع ل ا ن دم قام خاطر شديد جدا. م ا ش ا جماعة إن الحكم على من ثبت إسلام ب ر ي ت ي ن بالخروج من الإسلام والدخول في ل ي ا ب القف غير حتى ولا ب ي ن ه أوضح من شمس النهار ماش جناية عظيمة وجريمة شنيعة لا ي ق د م عليها إلا مخاطر لا يقدر الأمور قدرها ولا يعد اليوم الحساب ع د ت ه ا لأن ا ي بغيم و ا ع ظ م وعدوان ا ع ظ م من ا ن تحكم على مسلم من خرامة عقد ا ي م ا ن ه ا س ل ا م خلاص ف ت وت وتني ب ع ن ه عصمة الدين والمال هذا في الدنيا مع ا ل ح ك م ق ونخاف ي ه في النار ولخطورة هذا ا ل ا م ر و م ن ا ترتب عليه من ا ح ك ا م ماشي حذر الشرع من ا ل ت ص ر ع فيه ا ش د ا ل تحذير حذر الشرع أشد ا ل تحذير من ا ل ت ص ر ع في هذا الباب ولا يقدم عليه إلا من تأهل لذلك و م ع بعلم شرعي وبأدلة و ا ض ح من شمس النهار. اسمع معي. هات بعض النصوص من إيه من فلان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ا ت ف ي عليه تا بنصوص من كلام إيه الأمة و ا ل ع ل م ا ء فصل حديث عبد الله بن ج ذئب عن عبد الله بن عمر وذو ب ع ل ه م ا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال أ خ ي يا كافر ف ق د ب ا ء بها أحدهما وفي رواية أيما إمرئ قال أ خ ي يا كافر ف ق د ب ا ء بها أحدهما إن كانك ما قال وإلا رجعت عليه وإلا رجعت عليه ماشي وعلى أخي إخو ا ل ر و ع بس نحن خلص إن شاء الله بحنس الفروع وعن أبي قلا أخبرك عن أبي قلابة أن ثابت بن ضحات وكان من أصحاب الشجر حدثه وأن رجسنا م قال من ح ل ف على م ل د ة غير غير الإسلام فرأت ما قال وليس على ا بن يادم نظر فيهما لا يملك ومن قاتل نفسه بشيء فلما عذب يوم القيامة ومن لعن مؤمنا فوقع قتله ومن قال م ؤ م ن ا بكفه ف و ق قتله ومن قال م ؤ م ن ا بكفه ف و ق له فقتله وهذا الشيء. ا وعن أبي ذر ي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مثلما يقول لا يرمي رجل رجل رجل ا ب ا ل ف س و ق لا يرمي رجل رجل ا ب ا ل ف س و ق ولا يرميه بالكفر. ع ل ا لم يكن صاحبه، لم يكن صاحبه كذلك، لم يكن صاحبه كذلك. قال حافظ في الفاتحة رحمه الله حفظ معجر قال ذ ل ي ه في كتاب التفريق بين الإيمان والزندقة، والذي ينبغي ا ل ا ح ت ر ا ز عن التكفير ما واجه إليه س ب ي ل ا فإن استباحة دماء ا ل م س ل ي ن ا ل م ق ر م ي ن ب ا ل ت و ا ي د خطأ والخطر في ترك ا ل ف ك ا ف ر في الحياة أ و ل من الخطأ في سد ك م ن لمسلم واحد. يعني ا ن ت لو ا خ ط أ لو ا خ ط أ في ط ر ل تالف ف تافر، ماشي؟ ا و ل ا ً من مثلك ذي ها طريقة أ خ ر ج مسلمة من ا ل ا س ل ا م ا و خلافة رضيع. و ل ذ ي ن قال العلماء في هذا البيت دخلوا ا ألف في ا ل ا س ل ا م عظيم يعني مصيبة ما ينفع شو تحاول في زمن اللي ساد ا ي ه ا س ل ا م ه لكن شوفوا وإخراج واحد من ا ل ا س ل ا م ا ع ظ م خرج واحد بس من ا ل ا س ل ا م ا ي ه ا ع ظ م الخالق ليه ا ن ت ا ذ ا ج ي ت يوم القيامة توقفت بين هذا الله عز وجل وهناك رجل ارتكب و ا ن ت لم يتبع ا لك ا م ر ه فلم تحكم بكفره ل ش ب ه ة ا ل ل ذ ي ك هذا ع ذ ر لك عند رب هذا ع ذ ر لكن ماذا تفعل لو كنت قد ح ك م ت على رجل بالكفر والمسلم فماذا تفعل في هذه ا ل م ظ ل م ة بين ه د ي الله تبارك وتعالى لماذا ستقول وأنت م ا م و ر ب ا ل ز ب ت في هذا باب لا التفبط فرد ل قل ا و ا ا د خ ا ل ألف في الإسلام عظيم و ا خ ر ا ج واحد من الإسلام ايه أعظم أعظم أي لأن ي خ ط ي الإنسان في ا ل ح ك م الألف من ا ل إ س ل ا م خير من ا ن ا ي إيه من ا ن ي خ ر ج ا ي ه شخص ا من اللي ه من الإسلام ولا حق ولا بينه عشان كده قلس الإمام ملقي يقول ماذا لو وجدت في الرجل تسعة و تسعين بابا يأكفر منها وبدأ ا ل ل على اللي يأكفر من ه لا ق ص ت بذلك الباب شفت الخيال 99 ب ا ب يخرج وبعده يخرج أ خ ص ه ا ي ه بذلك الباب بس ن ع ا ل راسخين في العين و ه ا ت شوف ا ن ت اللي إيه يعني عباراتهم يقول ا ل ش و ط ر ي ة ر ح م ه الله ا ن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين ا ل ا س ل ا م ودخوله في ا ل ك ف ر لا ينبغي لرسول الله وليوم ا ا ل آ خ ر أن يقدم عليه إلى ببرهان أوضح من شمس النهار. فإنه قد ث ب ت في الأحاديث الصحيحة المرويش. شوف إيه؟ شوف أمره ي ه يعني شوف يقولك إيه أمر لا يقدم عليه إلى ا ي ه بدليل ا ي ه أوضح من شمس النهار يعني فيش ا ي شيء إيه؟ مش معه؟ ا يقول فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعات من الصحابة أن من قال أخيه كافر فقد باء بها أ ح د ُ ه هاتذا في الصحيح وفي حفظ آخر في الصحيحين وغيرهما عن أبي ذر أن ه س و ل ا ل صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ماشي طبعا الأخير كلام في ب ع ب يقول رحمه الله في هذه ا ل ح ا د ي ث ولا ورد من رداء ع ظ م ز ا ج ر وأكبر وعظاً عن ا ل ت ص ر ع في التكفير، وقد قال الله تعالى، ولا ي َ م َ ن شَحَبِ الكُفْرِ ص َ د ْ ر ا فلا بد لشرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب وسكون النفس ل ي ف ا ع ت ب ا ر بما ي ق ع من ط ا ر ق عقائد الشر، لا سيما بمخالفة الطريق الإسلام، ولا ب... ولا اعتبار بصدور فعل كفر، لم يرد فعله خروج ه من الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بنظر ل ف ظ ب ه المسلم يدور على الكفر ولا يعتقد معناه. فانظر ف السند ا ل د ر ا ر جزء أربعة خ م س للإمام الشافعي رحمه الله. و أ ق ل ن من العزاء على في. شرح ا ل ط ح ا ي ة كلامي بس ب ع د ي ن وإن الشخص المعين إذا قيل أن تشهدون أنه منيع الوعد وأنه مكافر فلازلنا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. فإن ه من أهل البغي. البغي أن تشهد على معين محيد. معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. فإن هذا حكم ا ل ت و ف ر بعد الموت و ص ر اليم الأحاديث في هذا ما شجعه؟ ي يا م ا ولا نمشي وكلام تاني جميل ر ح م ه ا ل ل ه ا ت و ج ع من ه ذ ه الظهر فنقول ر ح م ه الله ورحمةً واسعة. أقول رحمة واسعة نقول ر ح م ه الله و ه ن ا تسكب العبرات؟ تسكب ماذا؟ ي ه بكاء يعني؟ ماشي من دراع التصرّع في التكفير، وهنا تسكب العبرات و ا ل و ا ح على الإسلام وأهله، ب م ا ج ا ه ا ل ت ع ص ب في الدين على غالب المسلمين من ا ل ت ر ا م ي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا ل ب ر ع ا ن بل ل م ا و ل د ب ه م ر ا ج ل العصبية في الدين وتنكر الشيطان الرجيم. من تفريق كلمة المسلمين لقلم إلزامات، ماشي؟ بل لما غلب به مراجل لما غلب م ر ج ع صوف الدين، وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقلم إلزامات بعضهم ل ب ع ض ما ه و شديد و ا ل ع ب ا ئ ي في ا ل ه و ا ء والصراب ب ق ي ع ة فلا لله ولالمسلمين من هذه ا ل ف ا ق ر ة ا ل ف ق ر ة ت ي ى التثبيحات ب ي ن ا التي أعظم فاقر الدين أعظم فاقر الدين و ا ل ر ز ي ل ة التي ب ا رجاء من س ن ه ا سبيلا م ؤ ي ن ا ل ا ن قال والدليل الدال على و ج و ب صيانة ع ر ض ا ل م س ل م واحترامه يدل بدليل ف ح و ا ل ق ط ا ب على تجنب الطح ت في دينه بهي ق ا د ع ف ت ي ف خرج ا عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية؟ فإن هذه جناية لا تعد ل و جناية وجرؤة اللات واثمة ع جرأة و أ ن هذا المجترو على تكفير أخيه؟ م ن ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الأحاديث. م ا ش ي ي ا ج ما؟ ع ي بل ق ى عندي مسألة تكفير م ب ن ع لي ه على ا ل ت ث ب ت و ا ل ت ح ر ي للاندفاع والتجري سؤال خطير جدا بل ي عظيمة فش ع لقطط ت ف ي ه ا ك ه إيه ب س و ل ة ي ق د م بسهولة اللي هو لم تصق قدمه في شر و ل م يقدن المصلحة س قدرها في جرأة، ولا يحسب له ا و ق ت من هذا ا ل ل ي حساب نصب السلامه، ل ه كما قال العلماء، أي الن النعلم الرابع، أن السمة ف ر ق و ن ا بين أحكام الدولة وأحكام الآخرة، بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. الحكام أ في الدنيا بتجري على ا ل ظ ا ه ر إلا في مسألتين زمان بينهم بي لك. إلا في إيه؟ في مسألتين. زي كلام العلماء يعني. مشك ا ما أما ا ل ب و ا ط ن فالأمر مو مو و ض لله عز وجل. خلاص الحكم ا ل ب و ا ط ن إذاك عندك المنافق ي ج ر ي عليه حكم ا لإيه؟ الإسلام في الظ ا ه ر في الدنيا لكن في الآخرة إذا كان فوق اعتقاد فهو مخ في مخلف النار. يقول ل و ا الشاطبي م ق ر ر هذه القاعدة. إن أصل ح ك م بالظاهر مقطوع به في الأحكام خ ص و ص ا وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير ع م و م ا الاعتقاد في ل ي في الغير ع م و م ا اعتقادك في غ ي ر ك ماشي فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إ ع ل ا م ه ب ا ل و ح ك ل ا م نزله ا ل ش ا ط ب ي يجري الأمور على ظاهرها في المنافقين وغيرهم ماشي و إ ن ع ل م ب و ا ط ن ا أ ح و ا ل ه م و ل م ي ك ن ذ ل ك م ا ش ي ب م خ ر ج ة ع ن ج ر ي ا ن ل ا ل ظ و ا ا ر ع ل ى م ا ج ر ت ع ل ي ه م ا ش يا ج م ا ع ه و ل ا ي ق ا ل إ ن م ا ك ا ن ذ ل ك م ن ق ب ي ل م ا ق ا ل ص ل ى ا ل ل ل ي ه وسلم ل ا ي ت ح د ث الناس و م ن ه ك ا ي ق ت ل ا ص ح ا ب ه ف الْنَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يُقْتُلُ ن َ ص ْ ح َ ا ب َ ه ذ ا َ ا ل د ل ِ ل َّ ة ُ على ما تقرر لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ألا يحفظ ترتيب الظاهر فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش ا ل خ و ا ط وران على الظواهر وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة ماشي يعني ا ي ه ما تفتح شباب باب الباطن هذا ا و ا ل تفريق بين الظاهر والباطن ل ا ن ا م ر الباطن هذا لو فتحنا ه م ا ش ي ن ض ب ط إذا كل واحد دائم واحد ا ي ه هقولك ل ي ذ ا حسيت في كذا ا و في قولنا كذا ا و ح ص ل كذا ف م ش ي ن خ ل ص ماشية ا ن ت ه ي ا ل م س ا ل ة لأنما ا ل ا م و ر ب ا ي ه بتجري بالقرائن الظاهرة بالقرائن ا ي ه الظاهرة مشجعة ا ي م ا ا م ا ا ل ا م و ر ل ا ي ه الباطنة مكولة ا ل ى سد الشرب بإيه ا ل ب ف ي ة جملة سد الشرب البفجة ج م ل ة يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يجب أن يفرق بين أحكام المُؤمن الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكم في الآخرة بالثواب والعقاب. فالمؤمن ا ل ص ح ي ا ل ج م ي ل ب د ا يكون م ؤ م ن ا في الباط باتفاق ما ق ب ل ة ماشي؟ ط ب ع ا المُؤمن ب ت ج على ظاهرة إلا في، إلا في مسألتين. ماشي يا جماعة؟ طبعاً عندنا أدلة شرعية على إ ج ر ا ء ا ل أمر ع ظ ا ه ر ف ي ن عند الحديث أنس. حديث أشرف بن ز ي د د ل ي ل على ذلك، هو ا ن على أشرف بن ز ي د ابن ح ا ر د ة رضي الله عنه ي ح د ث قال بعثنا ر س و ل الله عليه وسلم إلى ا ل ح ر ق ا من الحرقات من جهينة قال فصبحنا الحجص الموسكو متعلمون القوم فهزمناه قال ولحقت أنا رجل من الأنصار رجلا منهم قال فلما غشينا قال لا إله إلا الله قال فكف عن ه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلت ه قال فلما ق د م ن ا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا يعني خاف السيف مش إله من القلب قال ق ت ل ت ه بعدما قال لا إله إلا الله فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم والرسلم تخرج بهالك اليوم وفي رواية ا ف ل ا ش غ ق ت عن قلبي حتى تعلم أقالها ا م لا وخلاص كذا ي هالحديث ا ص ل ه في سل المعمول ا به ن ض و ا وفي دليل ا خ ر و ي ث ب ا ت عقد ا ل ا س ل ا م بنطق ا ل ش ا ت ي ن زي ما تحدث إن شاء الله م ا ش ا ج ما ع طيب وطلع من أيامنا د ل ن برضو في ذلك حديث ا ي ه الجارية خصوصاً كذا قال من أنا قالت رسول قال من أنا ل ل ه قالت في السماء من أنا قالت رسول قال ثق في ن ا ا ِ ي مسلمة ما شاء ا ل ه ودا ف ش غ ل الإسلام سأل بهذا الكلام في ن ص س الأول على ا ل ت ف ي ق بين الإيمان اللي هو إيه يسوي عقد الإسلام والإيمان المجمل ا ل من ا ل م ج ب ل وبين الإيمان من مقطع ع ه اللي هو إيه ب ر ك ل كمان طيب ويقول شيخ الإسلام ي ض ا رحمه الله لأن الإيمان الظاهر التي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا ي س ت ر ز م الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه نال ا ل س ع ا د ة في الآخرة. ما ش ا ج م ا ع ل ه والعبارات كثيرة للشيخ الإسلام. ي ت ك ل م فيها بالتفصيل في هذه الـ ي ه المسألة. و ا س ت أ س ن ى من مسألة د ي ة أمران. ي س ت ث ن ى منها إيه أمران. اللي المعاملة بليه إ ج ر ا ء ا ل ف و ا ه ر ي س ت ث ن ى منها أمران عند العلماء من هذه القاعدة. الأمر الأول و ق و ع الكف عن ذم من المسلم. الذي ث ب ت له عقد الإسلام بيقين، يعني واحد ث ب ت له عقد الإسلام بيقين، نطق شهادتين، عقد الإسلام ي ث ب ت ن ب هذا، ه ا انتبه للكلام ن ا ا ده ن ح ت ا ج ه ي ث ب ت عقد الإسلام بنطق الشهادتين، هاه؟ ويه بنطق الشهادتين أو الولادة لابوين مسلمين، الحديث إما مرد لاولد عليه، وإما بيه بأن ينشأ في حجر مسلم. طفل رضيع ونشأ في حجر مسلم وكبر خلاص هذا على إسلامين أو بالإتم ي ا بشرائع الإسلام الظاهرة زي الصلاة يبقى عندي اللي ه ا ت في بلاد سبت ل ع ا ق د الإسلام بأيه ضعيفاً باقيه و ا ل صلاة العلماء قالوا ه ي لورتر يصلي سبت له على ا ل ق ر آ راجع في هذا ماشي والسبت ل ي ل ع ق د الإسلام بيأطين لا يزول ع ولا ب ي ق ي ن إيه مثله ب ث ب و ت شروط وانتفاء ما و نزله ع ي يا جن ش ا ء الله في ف ر ق من ا ل ع م و م ا ل معين فعندي من ث ب ت لا ع ق د الإسلام به ق ى ومن ذه ثم صدر منه فعل من ا ي ه فعل م كفر كفري فلا ينسحب عليه حكم الكفر حتى تثبت في حقه ا ل شروط وتنتفلي ا ل م و ا ن ع ليه لأن ا ل ش ر ع هو الذي ي ت ي ن هذا في هذه ا ل م س ا ئ د فلا لازم من ا ي ه من خ ت ب ل ك ث ب و ت الأمر خ ر و ج ه بيقين زي ما داخل به ا ي زي ما س ب ت له بيقول لأن عندك قاعدة ش ر ا ي ع ب تقول ا ي ه ما ثبت ب ي ق ي ن لا يزول بشك انتبه لا انتبه وتوصيل ا ل مسألة راح خالص وأنت بعرف ا ل مسألة و ا ح فين وين واضح ومشكلة المشاكل الناس بتعالج المسألة بغير توصيل ختالك د بتجزية ودي مسألة خطأ خالص ماشي حتى مايجي كتاب يتكلم برضو في قضية ع ز ر جاي يتكلم برضو بدون مي... لا لما ن جيب ا و ل و ا ي ه ونحط المسائل في في في مكانها تديك الفاهم لي صحيح وده المطلوب يا جماعة في المسائل اللي ه الخطيرة زي كذا إن ا ح ن ا ن و ص ل المسائل ونضبطها لكن لما نيجي نقتزع أو ن ق ر ل لك مسألة دون غيرها بدون نظر للسابق واللاحق نتخبط يحصل تخبط لكن توصيل المسائل وبيعرف دي راح فين وجا منين ومشي هالمعارب وطريات ت و ص ل ك إلى ل ى بر السلم ا بإذن الله تبارك وتعالى و ت س ل م بفضل الله عز وجل مش جماعة المسألة الثانية اللي هي في مسألة الضياب والباطل ماشي اللي هي م ت و س ت ث ن ا ء من الجرائب ا ل ظ ي ا ر اللي هي مسألة خلاف أهل العلم في قبول ت و ب ة الزنديق ماشي قبول توبة اللي الزنديق اللي تكرر منه اللي إنه يرتدى ثم يتوب وهكذا يعني و د ذ ه مسألة ت ف ص ي ل ه مش عز ا ي ا ي ه يعني ا ش غ ل ك م بها ا ل ا ن عندنا بعد كده مسألة توبة الزنديق. ماشي هل قبول توبة الزنديق؟ آي ق أيو خمسة أيو تمام جاي جاي مستعجلش ا آل السنة الجماعة يفرقون بين كفر العموم و كفر التعيب ي انتبه لندية ايه ا ل ع ل ا م ضال كلامه زي ما قلنا تابه نبى من ايه أهم النقاط آل من خصائص آل السنة الجماعة في هذا الباب والباب الوحيد عموما ا ن ه م يفرقون بين ا ل ا ي ه بين العموم والتعيين بين العموم والتعيين هتباك ل ا ن ت ا زاي في ا ل ك ف ر في اللع ن حتى في اللع ما أيه م ش رسول الله عن الشري و ا ل خ م ل ها لكن ااا ف ر موسى ع ا د بن حماد م ش ر به ا ها ولا عناه و ل خ ط ف ض قليه ا ا ه ل ا ت ا ل ع م ا ل ل ي هو ابن ع و ر العلماء ا ل ل ي هو ده م ع ي د ن ه و منعه من اللع ن ا ت ب ا انتبه يا جماعة ت ج م ي ع المسألة يفده ي خالص دي بقى كانت موجودة هناك في م س أ ل ة الكبار في الجزء الأول في م س أ ل ة الإيمان خ د ت ب ا ل ك في م س أ ل ة الإيمان ماشي فالتفريق بين ا ل ع م و م و ا ل ت ا ع ي ن ده ا م ر إيه ضروري و مهم أساسي و ف ا ص ل في هذه المسألة انتبه مع من هم ب ن و ه و ماشي ا ل ع م و م يعني إيه؟ يعني ه ي نقول من فعل كذا فقد كفر أو قد أشرك ف ف ل ن بعين فعل كذا معين لا ذاب ق ى ن توقف لحد ا ي ه ما نشوف الشروط و ل ي ه والموانع فيه. الشروط في شروط ا س ت ي ف ا ء ا ل شروط وانتفاء إيه الموانع ي ق و ل شغل ا ل س ب ا رحمة ر ح م ه الله شغل السبب تبع ر ح م ه الله فقد يكون الفعل ا و المقالة كفرة فقد يكون الفعل ا و المقالة كفرة ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة أو فعل ذلك الفعل، ويقال من قال كذف وكافر أو من فعل كذف وكافر، لكن الشخص المعين، زيد أو أحمد أو علي شخص معين الذي قال ذلك القول العقل كفري أو فعل ذلك الفعل الفعل كفري لا ي ح ك م بكفره. حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركا، ه وهذا م ض ط ر د في نصوص الوعيد عند ا ه ل السنة والجماعة. عند ا ه ل السنة ه دي مسألة محصومة عند ا ه ل السنة والجماعة فلا يشهد على معين م ن ا ء للقبة ل يعني بناء للقرأة، ن ا ء للنام، لقراءة ل ا الحق والوعيد لفوات شرط. أو لثبوت ما نعم ويقول ر ح م ه الله ويقول أيوة شيخ ا ل س ل ا م ا ب ن تيمية مجموع الفتاوى 2 5 س ة و ش ي خ ا ل ة س ل ا م ا ب ن تيمية مجموع الفتاوى 2 5 س ة و ي و ي ق و ل ر ح م ه الله ويقول ر ح م ه الله لكن هذه المسألة ماشي لكن هذه المسألة أو ب ك ل م ه ا بنفس المسألة قال ك ل ا م س م قال فيه وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون ك ف ر ا ف ي ط ل ق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال ك ذ ا فهو ك ا ف ر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي ي ك ف ر ت ا ر ك ه إلى آخر كلامه مجموعة ا ة وثلاثة و ع ش ل ا م ا ئ ة خمسة وأربعين ماشي وأقول ر ح م ه الله تعالى وأقول ر ح م ه الله تعالى في حتى كنب على شيخ الإسلام ه ن ج ي ب ه ا في الكلام ب ع د ي ن إن هي مسألة ت ف ص م من أ ص و ل ا ل ف ر و ع أصول لا ينظر فيها وفروع ينظر فيها وأنا ندينيين من, من ا ل م ع ت ز ي له ألا ذ ا د تقسيم تقسيم مين ا ل م ع ت ز ي له هنجيبه ا إن شاء الله. يقول أيضا رحمه الله إذا عرف هذا ف ت ك ث ر ا ل معين من هؤلاء الجهل من ولي الجهل ا وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز ا ل ا ق د ا م عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية. التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل وين كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. يعني إذا كان الفعل والمقالة لا ريب النكوف ماشي، لكن المعين لا ك ف ر حتى ذي ت ق ا م عليه العجة حتى ت ق ا م عليه العجة. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين. ده ك ر ن ا شيخ ا ل س ل ا م برضو مازال. مع أن بعض هذه البدع شدّوا من بعض، ما شاء الله. في آخره ب ومن ث ب ت إيمانه ب ر ق ي ن لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبه. مجموع الفتاوى الجزء ماشى صدق م س و شوف الكلام، من ث ب ت إيمانه ب ي ق ي ن لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة ا ل ع ج ا وإزالة الشبه وإزالة شبهة. يقول كذلك رحمة الله. وإني بيتكلم عن نفسه. وإني من أعظم الناس نهي من أعظم الناس نهي أن ين عن أن ينسب معين إلى تكفين أو تبديع أو تفسيق ب ه ي ا يا عالشخص ي ا ل ل ا م بيرد على كذا حاجة يرد على ا ل م ت س ر ع ي ن في إيه في التكفير و ب ر د على المتصدعين في التبديع وبسم ج ر ح و ا ل ت ع د ي ل و كذا وعمل ي ج ا حتى العلماء و ي ب د ع بيا بخبرك بأسباب لها صلها ل و ل ا ضابط لها ماشي إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينصر معين إلى تكفير أو تبديع أو ت ف س ي ق أو معصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالته ا كان ك ا ف ر ا ط ا ر ا وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى كلام ده في مجمع و الفتاوى الجزء الثالث مئتين تسعة وعشرين ماشي ويقول الشيخ الشيخ ا لسه ا محمد عبد الله رحمه الله يقول عن شيخ ا ل ا س ل ا م بواز ق ل ه ذ تلام ه في هذه المسألة ت ب ه ا ل شيخ ا ا ا ل س محمد بن عبد الله عن شيخ ا ل ا س ل ا م ق و ل و ا ا د ة كلامية في ه ذ ي ا ل ا ي ه يعني د ه كلام شيخ ا ل ا س ل ا م في م س أ ل ة اللي هي ك ث ي ر ا ل م ع ي ن ا ن ه لا في حتى ت ق ي ا م على اللي الحجة يقول بشيخ ا ل في كل م و ض ع وقفنا على ا ل ا ن ت ل ا ه ما شيخ ا ل ا س ل ا م محمد ع ب د ا ل ل ه بول يعني لا بول هذا كلام شيخ ا ل ا س ل ا م ن ت ى ب ي ه في كل م و ض ع وقفنا ع ل ي ه منين شو بيفهم العلماء و ا ن ا ا ح ي ل ك م لرسالة رسالة جامعية أنا بس إيه يعني كنت ب س ر ع عمري أنت شعيب معايا رسالة جامعية عن السعودية نوقشت في السعودية بشرف شيخ ناصر العط الرسالة دي اه دي م ن ا ل ش ي خ س ب ح ا ق ع ة م ا ل د عبد الفتاك في ر موجودة هي موجودة هي وحاجتنا ن فاصل كامل منها ع ن ى الشيخ زلمو كلامه و عبارة ا ت القلم ن ا ي ه خ د ت ب ه ا لك مبين براء ا ش ي خ زلم محمد عبد من كل ما نسبناه في ذ البيت ا مخالف لما نقرأ السنة الجماعة ومن مجمع و كلامه فتاوي وهذه مناقشة رسالة رسالة جامعية ن ق ش ت في السعودية مش في مصر. ماشي و أ ش ر ف على ا ل س ع و د ي ي ن لأن الرجل ا ي غ ف و ل من ظلم كثيرة. يعني كم؟ آه، شو ب ي ق و ل ه هو؟ شيخ ا ل ل ي ا خ ب ا ر ك الشيخ سالم حمد ل ربيقول. و ا ز ا كلامه في هذه ا ل مسألة عن الشيخ سالم تيمية. في كل م و ض ع رقفن عليه من كلامه. لا يذكر عدم تكفير المعين. شوفوا لك كم شو بنشوف؟ شوف شوف الشيخ حمد ل ربيقول عن الشيخ سالم. بيقولون لا يذكر. تكفير المعين إلا واصله بما يزيل الإشكال. ما يجيء بس كلامه ملائم يضيف إ ل ي ه إيه اللي يزيل الإشكال ووضح لك الوضع. ماشي أن المراد ب ا ل ت و ق ف عن تكفير قبل أن تبلغه الحجة. قبل أن إيه أن تبلغه الحجة. أما إذا بلغته حكم على ابنه ت ق ت ض ي ه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. لا، ماني جاب عرف، أنا ك ل ا م ب و ض ح زي ه ن ق ل ه بس ك ل ا م أنا م جاب الشرف ا ع المنطقة. من في شروط لمن يقيم الحج هتيجي ما تستعجلش، ماني قل الحج. خد بالك، ف م ا ت ج ي ب ليش بقى يا أخ، لو أنت، الأخ نفسه، لو عاد يتناش ق في المسألة، ي ن ا ق ش واحد قبوري، م بعرفش ي ن ا ق ش ه يعني لما ب ي ج ما، أنا ك ث ي ر من الإخوة، أو لو ل قبوري مثلاً، أصار لك شو بتكيت وكيت وكيت، ترد الزاي ما بعرفش. ي ق ب ل حج ا ز ا ي ابن تمام حد الكلام وغيره العلماء و ا ل و ي ن ابن حضر ا ل ع ل م ا ء بيني ن ص ف ط ق ا م ت ا ل حج واضح انتبه ه ا ماشي يا معاه المواقف العملية موجودة ماشي شيخ ال اللي... ال اللي... ال اللي... ا يعني حتى الإمام م و ق ف ه ع م ل ي فاز البيات شيخ ال الإمام أحمد الحنبل مع أنه يقول بخ بخلق... أ ق و ل خ ل ق خراني كافر لكن موقفه كان معلوق ا ن ه لم يكفر ا ي ه من ا ي ه من نواف هذه المسألة وكلام ا ل موجود إنه م و ذ ج ا ل س ل ي موقف شيخ ا ل ا س ل ا م ل تيمية مع مخالفين من الجامية والحلولية والنفا كفر صريح كن ع ف ا ومع ذلك شيخ السامي يقوله مجاهدنا بقول شيخ الإسلام بقول و ل ه ذ ا يعني عشان موضوع ا ل ت س ب ت و ض ط ر المسألة و ل ه ذ ا كنت أقول الجامية من الحلولية والنفا الذين نفوا ن ذ البقر ل م ع ا ق ه م أ ن ا ل ل َّ ا ف ق ت ك م ك ن ت ك ا ف ر ا ل أ ن ي أ ع ل م أ ن ق و ل ك م ك ف ر و أ ن ت م ع ن د ي ل ا ت ك ف ر و ن ل ا ن ك م ج ه ا ل و ك ا ن ه ذ ا خ ط ا ب ا ل ع ل م ا ء و ق ض ا ط و م و ش ي و خ ه م و أ م ر ا ء ه م الرد على ا ل ب ك ر ٤٦ شيخ زبتي ي لا م ش ك ل م ن ب ق ى لا أصليكم كل ما لا قل خول فوردان صوصي ا ه شو بقولوا ها؟ بقول ل ا م أنا أنا وفدتكم أ ب ا ي ه ل ا ن ن ي أعلم المسألة شوفوا لهم إيه و ا ن ت م عندي لا تكفرون ل ا ن ك م ا ي ه جوه إيه جهال. والخطاب ما ج ه ل مين؟ للقضاء العلماء بتوعه شوف التثبت ليه ا ماذا؟ ثبت ليه ا ماذا؟ ده كلام شيخ ا ل ا س ل ا م فرد ي ا ل على البكري 164. كلام ا ي ه قبلك ا ي ه المسألة كان مضبط في ا ل ن ر و ي جدا. مش هكذا بقى بالسماع ا و بلغت ش ي خ ه فتام ممكن يكون ده الدراسة خاطر قال وقال مركب مش فاهم الأخيره لازم من ا ي ه من إيه من ضبط المسألة وتحقيق ا ل ش ر و ط وانتفاء ا ي ه وانتفاء ا ل م و ا ن ا طيب ا ل ن ق طب فتحناه إن ترى الجمعة ا ا ن ي ب ل ك اللي هي ا ل ا خ ي ر ة بس م ا ا خلصت من ت و ص ي ل ا ن كلامي وصولي ويحتاج شرح ك ث ي ر اللي ق ا ل ا ل س ن ة جماعة لا يكفرون بالمالات ولا وزنها إيه ا ل ق و ل أ المقاصد معتبرة ج ي ش ا ي ه تقول له ا خ ب ر ك ه ا فلان ا ل ك ذ ا وكلامه ده ك د ه يلزم عنه ا ك ذ ب كافر لا؟ ما هي حسب قراء العلماء بقى يعني دي مسألة كثيرة من العلم يعني في و ح ذا إنه قراء في هذا ا ل م ع ي ن قراء ا ن ه هو يعلم ا و كذا و ك ف ر ه مسألة ك ث ي ة و ا خ ر ر ا ي لم ت ط ل ع كذا أنا أكلمك عن ح ك ا م من ا أكلمك عن ح ك ا م مس... ن أيوة في من في من حك في من حكم بكفر فعلا في لحكم هو خ ب ك من العلماء و خ ب ر ك ودي مسألة ت د ع ل الحق ه ا وفي من حكم بعلم كفره لتوقف في المسألة ولوح م ن ش ن ل ز م ه ا ي و ه بس فيها في قراء إنزل عليهم م ا ل ه ا ه هو غير مقدوم ما نرش ي صل ا ولا روح يقيم ولا نأشه لكن في ق ر ا ئ ن يعني في عالم يرى ا ن القرائن تدل على ا ي ه على ا ن ه ا ي ه على ا ن ه يعلم بفعل هذا يعني ا ن ه ي خبرك ا ن ت ز ي مش جاي ا و لغير ز ي ف ك ف ر و ا لا مسألة تد خلاص مسؤوليته من الله مسألة ا ج ت ه ا د ي ة ل ا ن ل و م عليه ا ن ا ش ت غ ل ت فهم م ع ا ز ا ي ا ن مسألة الحكم ل معين فهؤلاء الحكم مسألة ا ج ت ه ا د ي ة مسألة شهادية وفي واحد يعني الشيخ الدكتور كاظم ا ل م ع م ر القذافي من زمان ليه الأشياء اللي ا ت ا بها معلومة ضرورة يعني في ح ا ج ا تونتر معلومة ل د ر ي مضرورة فخلاص م ش م ح ت ا ج هي قمة ا حجة أنا أكلمك إن المسألة مسألة ت ه ا د ي ة عنده عنده ش ب ا ت في الموضوع شايف ا ن ه مضغوط عليه شايف ا ن ه و مكره شايف عنده ق ر ا ء ه شايف عنده تأويل ما ت ق د ر ش ا ن ت تلزم العالم العالم ا ن ت لك عنده حل ا واحد بس ا ن ه ي ق معك ا ا ن م س أ ل ة ا ل ح ك م ة إنزل الله فيها كفر ا ك ب ر و ا ي ه و ا ص غ ر و ا ن ي ق و ل المسألة اللي هي اللي هي ع ا ل م تحكيم الشرع هذا ل استدل بالقرآن ا ض ع ي ه ا ن دي كفر ا ك ب ر ا م ا المعين المعين ف ا ل ا م ر فيه تأديه مش ا ل ز ا م يعني حسب ما تتوفر شو واحد ش ا ف الشروط م يعني أقولك ابن عربي ابن عربي تفروش خلص ه د ه مين صح طيب وفي ل ع ل ا م كتفروش زي قاسم وزعلمة كتير هاي المكفروش أولامه م ا ل ي ماشي ماشي ما هذا ما هذا ما هذا ص ل ا ً ن ت ماش بيدها د تستديم وزي ليه ليه ليه ليه, ليه في شروط وفين هل ه ب ى الدليل على الطخ؟ ا ي ه يا شيخ لا أ ا ا ق و ل ك بس ا ي ه ايه ب ى يعني ا ل م س أ ل ة نص من العلماء أخرج س ب و ت الشروط وانتفاء الموانع في حق هذا ولا غيره ما ده ده أمر ثاني ولا ده ا م ر ثاني ا ن ت ما ا ن ت ع ل ر ك بالقتل الخو القتل اللي يستلزم الكوف ر ت ما ا ن ت ع ن د ك بالقتل الخوارج ا س م ع سمعني بس ا سمعني. ما ا ن ت بتقاتل بتقاتل الخوارج، بقتل خوارج والعلماء ا خوارج وكل ل ل ي ج ز على على جريحهم، و ل ن ا ي ت ب ع غريبهم و ا ل ح و ا س بقفل ولا ب ت ج م س ا م و ا ل ه م يبقى عندهم يبقى عند الصديق وعند الصحابة قرائن قوية و د ي ك ا ة موجودة ح ك م ب ل ا ل عليها، لكن ليس القتل مستلزم للتكفير. ق ا ل و ل لو تجمع ا ه ل قرية ا ه ل قرية تجمع على منع ا ل ا ذ ا ن يقاتلوا و ق ت ل و ش هل ده يستلزم هل يستلزم كفرهم سؤال س ؤ ا ل هل يستلزم كفرهم عم. ما يدي ما ي ي ط ر ف ة أنا ب ق و ل لك ب في النص فينش نص عالم العلماء قال بإخراج هذه عن مسألة الشروط والموانع ي الاست الاستتابة الاستتابة د ي ما نامل به ي ب ش الاستتابة مش م ع ن ا ه ا ما أنت ما أنت في ترك الصلاة تستتابه وفيه من علمك و ا ل ف ر و ش حتى واحد من الاستتابه ويموت وقتله السؤال محدد الاستتابة لا تستلزم مطلقا التكفير بدليل عندنا في استتاب ترك الصلاة و ع ن د الشافعي ومالك بيستتاب والآن المقر وقتل برضه معاملة المسلم مع المفهوم الاستتابه ا و ا ن ا بسأل السؤال أوبا يا ش ي خاص عايز تفصيل مسألة أ ي الاستتابة موجودة وما فيش حكم بتكفيري فالاستتابة عام لا الاستتاب ا ن ا بتكلم ده مقدوره ح ك م ا ن عليه وفي استتابة ومع ذلك ما فيش في من ا ي ه من ا ل م ي ك ف ر ه فما ب ا ل ك و ا ل ل ي ما فيش استتابة ما هو لا ما هو ما هو يكفر بأي ف ئ ا م ت ب ق ى عندما ا ن ق ا م ت عنده القرآن من العلماء ب الفعل ا ي ه ك ف ر الكفر تعين ي لكن واحد تاني عنده ا ل ت ب ا س في ا ل م س أ ل ة ا و عنده ا ي ب ا ن ع من الموانع ما ت درشتوا ا ل ز و ا وده كلام جميل ولا ما على فكرة ده كلام جميل ع ا ع ل ما ء في هذا البيئة خ ت ب ا ل ك م ع ا ز ا يعني ي اللي كفروا م ع لش تسريب من الأهل العلم م ا لم يكفروا ختبرك ليس ع ل ي تسريب فضلاً فضلاً عن المسألة مرتبطة عند العلماء بتوقيت الخروج من عالمه خ ت ب ا ل ك م ع ا ز ا ي ما نعرفه ما نقوله، المسألة يعني دي مد يدب و دي باب خ ل ص ماشي يا ج معاه؟ ا طيب. و ل ن ا فين بقى ا ح ن ا ه ذ في موضوع المقاصد معتبرة. المقاصد إ ي معتبرة. آه، في المهلات ولا ولا و ا ز ب ماشي؟ بعد ك د ه عندنا ا ح ن ا خلصنا من ا ي ه ه ا من معالم ا ل ت ك ف ي ر عندنا ل رسولنا جبعلنا إيه؟ ه ا من يعيدها؟ ه ا ق ولا تكثير، أنت ت ك ف ي ر حكم شرها؟ ع أ ي و ه خ ت ب ل ك ا ن ت زوا ولا ن و ئ ل ا ل ص ن ا و ا ت بينها؟ ه ا ل ت ف ر ي ق بين العموم ليه؟ والتعيين، م فيش تكفير ب ا ل ل و ا ز م والمالات ل ل ن المقاصد ليه؟ معتبرة، التكفير مبنى على التحري و ا ل ت ث ب ت ليه؟ ل ا ن د ف ا ع والتجري. طيب أ ن خش بعد كذا جماعة بقى عن مسألة ضوابط تكفير المعين ضوابط تكفير اللي ه المعين ا ح ن ا اتفقنا قلنا ا ن المعين ب ق ى زي ما قال ش ي خ ا ل ا س ل ا م وغيره لا يكفر حتى ا ي ه تثبت في حقه شروطه تنتفي ا ي ه م ه ا ن ع تثبت في حقه شروط وتنتفي م ه ا ن ع الشروط بيا جماعة ماشي ا ن ي أ ت ي ا ل ك ف ر عالمًا، أ ن ه ذا ك ف ر ايه? ع ا ل م ا ماشي؟ ع ا ق ل ا ب ا ل غ ا ق ا ص د ا م ت ذ ك ر ا م خ ت ا ر ا غير متواضب. تبي مع أبوه؟ الشروط ما ه أ ن ه ذا ك ف ر ايه? ع ا ل م ا يعني كمل علم متوف، يعلم ذا كفرته. ب ا ل غ ا ع ا ق ل ا خ ا ص د ا يعني ع ا م د وخاص مش مخطئ م ت ذ ك ر ا يعني مش ناسي ها م خ ت ا ر ا مش مكرة غير متاول دي ا ل شروط ليه عكس الموانع عكس ا ليه عكس الموانع عكس ا ليه ا ل م و ا ن ع ي ب ق ى ا ي ه الموانع عكس العلم ا ليه ا الجاه وعكس البلوغ السير على الجنون, الجنون وعكس ال الجنون العقد الجنون وعكس القصد الخطأ وع ك س الأخبارك ا ل ا ل تذكر وعكس الاختيار و غير متأول عكسه ا لي تويل يبدل معينه يبدل إيه إحنا نركز على منع الجهل لأنه ده ح ص ل في ا ل م ش ا ك ل ماشي على منع لي الجهل القال يا ج م ا ع ضد العلم، ا ل ا ل ا د ر ي العلم، وهو قسمان، وهو ي ه ي ه العلم؟ ا ل ع ل م ل ر ا ك الشيء على حقيقته، العلم ر ا ق الشيء على إيه؟ على حقيقته، ا ل ج ل ا قسمان، لا قال قسمان بسيط ومركب، قال ي ه قسمان بسيط؟ أنا إن العلم ا د ر ا ك الشيء، على ا ي ه ا ل ج ا ن ب ب ق ى ق س م ه البسيط و البسيط ي ه ا عدم ا د ر ا ك الشيء، عدم ا د ر ا ك ا له المركب ه ا ا د ر ا ك الشيء على غير حقيقته. ها بس يا جماعة واضح دي؟ ت طيب ا ه طيب تحرير موطن النزاع قبل نخش بقى ا ح ن ا عندنا هذي اللي في الكتاب والسنة والجمع زي ما نذكر لكم ا ن ط ه ر ت على ا ن الجاهلة معذور وعلى ا ن الجاهل مانع إذا ا ت صاحب كفر ا أو شرك لا ي ك ف ر حتى ا ي ه حتى تقام عليه الحجة و ا م ب ا ر ك الكلام ده عايزين نحرر موطن النزاع في المسألة انتبه برضه من الكلام ا م ر مهم جدا جدا حاجة اسمها تحرير موطن النزاع يعني يتحل ي ل م و ط ن النزاع، ه ا يعني يتحل ي ل م و ط ن النزاع، و د ي تتكلم في ه مسألة؟ لازم تحدد نقطة اللي مش ا ي يا ا خ و ا ن ا لازم ت ح د د نقطة الاختلاف. ليه؟ ممكن ا ن ت بتتكلم في هذا، و ا ل ت ا ن ي بتتكلم في هذا وما تصلوش لحل. لازم تحرير م و ط ن النزاع، وتحرير م و ط ن النزاع في هذه المسألة، وتحرير م و ط ن النزاع في هذه المسألة ا ن الكلام هنا على م ن ث ب ت له عقد ا ل ا س ل ا م بيقين. على من ث ا ب ت له عقد الإسلام بإيقين ه ب ي و أ ت ى كفرًا أو شركا أكبر يبقى الكلام مش على من لم ي ث ب ت له ع ق د الله هتفيدني في غيري هتفيدني مثلا لو جيت ت ق و ل ل ي وين أحد من المشركين ق و ل الرب جل علَى من المشركين ا س ت ج ا ر كفاجره تبدينا ي إيه إ ب ر ز ع ك ش ما دمن المشركين ما هو ك د ه ك د ه مشرك أصل ا خدت ب ا ل ك و من ق ا ل ده إيه موت النزاع، فهي ن ز ا ي ما ده م ش ر ك أصلي. هذيك تقول لي ا ن ف ر ع و ن قرب ل جل علا، ن ف ر ع و ن وهامان و ج ن و د ه م ا كانوا جنوداه، ومن ق ا ل ك إن ف ر ع و ن وهامان و ج ن و د ه ما كانوا كفر، و ا ن ا زعتك في دول؟ ما هو دول؟ ايه؟ كفر كفر أصلي، فده دليل في غير محل النزاع. انتبه عشان ب المسألة واضحة. يا جماعة التأصيل في المسائل يريح، التأصيل في المسائل يريح. عشان ك د ه المسألة اللي احتاج لقفة د فاه، د ق ف ة فاه مش ورا ت ح ف ظ وضعف ا ل د ر و س لا، عشان لقفة فاه في عقل كلام العلماء وتأصيل تعصيلا جيدا، و م ع ر ف ة الكلام ايه، خت د ل ا ل ا ت الكلام وسياقات الام عشان ما ت... ايه ما ت ل ح ش وانت وانت تظنك تحصل صنعة، انتبهوا، ف م ي ن قالني ا د ه م يجيلك بعض الناس ق و ل لك ايه اقرأ زي حصل مرة نقش ا بينو بناء بعض الاخوة في ه ذ ه المسألة، وليتو جابلي ايه؟ خ د ت ب ا ل ك ك ت ا ب طريق ا ل ج ر ا ت ي ن وفاتحه لسمع ا تلسمع ا لما ص ل إ ا ز ي ه الطبق السابع عشر ت ل ا سلام دي, دي طبق ج ا ل ج ا ل كفاف وأنا م خ ت ل ف ب ع في جارة كفاف إيه ت ب ك ل ي او لا يعني م س ا ل ا وتروسي ب ق ى و خلاص و د و ل ا ن ت ك قراء دي كلام في جارة مين؟ ا ل ك ف ا ر في ا ل ن ص ر ا ن ى اللي ه وقاه اللي و ا ل ع ا م اللي مش ا ل ق ص ر ي اليهود اللي اللي كذا ك ذ ا ا ل ج ا ل ة ا ي ه ق و ت د و ل و ا ن ا ونزعك في جارة ك ف ا ر أنا ب ن ز ع ك في ج ا ل ة المسلمين، ما ج ا ل ة اللي إيه؟ فالكلام ده ما ب ت ا ن ي خالص، ليس في محله، ده في ج ا ل ة الكفار، كفرًا أصليًا الذين لم يزبط لهم عقد اللي إيه؟ وده مش محل نزاع بينه وبينه، انتبه، انتبه، طلع ا في ناس، في ناس صلعة ا ل ع ا ف ي ه عشان يخرجوا ماذا د ا ل ك ده ليه؟ وهذا ح د ث من فترة لسه كان بعض إخواننا برضو ببناقشوا تعرفين طريقة التاني ب ص و ر ع ة خطيرة ومفزعة ومفزعة. ف ي ق و ل و ا الناس ل ا آه أنا ما ما ما ف عقد الإسلام ا ل ا د ينزل لا لأن الناس عندكوا كفر كفر أصلي إنك الناس كفر كفر ا ي ه أصلي طب يا ا ب ن ي كفر وامت ا ل كفر ا ل أصلي ده كان سنة كام فيجي ل كانو ا ل حد يمت عقد الإسلام موجود ثم كفر كفر نصليا ومن أي ن ج ئ ت ب ي هذا إيه يسكت كفر وامت اللي هم كفرت ا م ت بقى كفر أصلي خدت ب ا ل خ ر ج ت حجب بقى كفر أصلي ا م ت كلها بالصورة دي، نسأل الله السلام والعافية كلام في غ ا ي ه اللي ظلال البعد. غنفر، ف م حل النزاع أننا نتكلم في م ن س ب ة لا عقد الإسلام، فما ت جب ي ليش دليل خارج اللي محل النزاع؟ ي ب ش دليل في الكفر الأصلي، ده مش مجالنا. لأن ا ل و ه خليفه ك ف ي ه تبعوا جماعة يبي ي ن ا ل مشكلة كلها فيين؟ في العق عقد ل ع ق د السماح نه؟ يعني ن ط ق ا ل ش ه ا د ت ي ن ه ي ق و ل لك الله. أ ب ع معي؟ هقولك نطق الشهادتين في زماننا لا يعقد له عقد الإسلام حد من إيه؟ لأنه مش فاين معناها. أما في ا ل ص ح ا ب كان فاين معناها. إ ن والله كلامك باطئ. ماشي؟ أولا النبي حكم بمجرد نطق الشهاد ي ن وحديث أسامة موجود كما قال ابن راجب الحنبلي وغيرهم ن العلماء. ماشي؟ والنور وغيره. ثانيا حديث المضادات برضو خ ب ا لك إيه برضو نفس ا ل كلام شهد بهذا. ثانيا ا ن في من الصحابة من وقع صدرت منه ا ش ي ا ء تنافي العلم بمعنى لا ا ل ه ا ل ا الله عدي ا بن حاتم المعاني لا ا ل ه ا ل ا الله مش المعاني ه ا ن التشريع و ا ل ت ح ل و ا ل تحريم من ح ق ا ل ل ها طيب دي عرف عدي ا بن حاتم ها ك ا ن عربي لو كانش عربي ها وده ك ا ن موجود هم و وكثير بقى كذا نقطة خد من دي الجماعة تعزت ا ن و ا ر يا العرب ولا مش عرب مع ا ن المع اللي طلبوه ده التبرب بالشجر د ه والتمسح به ا ق ب ل ك وكذا مش منافِل إلا الله لا لا؟ طيب ومع ذل ك ل ج ه ل و ا ال ال الب ال ل ج ر ي ا ن اللي كذئ ا ع ت ق ن و ه والتوافير النبي أعلى ما في غادي ها ده ا ه مش نفع لنا هو أنتها وقص على هذا النصوص كثيرة النصوص ايه سيدنا م ع ا ذ م الجبل لما جي و س ج د وغيره غيره غيره غيره طيب دي حاجة الحاجة التانية طيب و ا ل ا ع ا ج م اللي كانوا على عهد النبي صلى الله العاجم باء ق مش عارف كان لازم ب ي ش ت ر ط عليهم ا ن ه م ي ن ط و ا ل ا ي ل ه إلا الله ويبدا يعرفوا معانيه والتفاصيل عشان ي ح ط م ن ه م بالإسلام و ي ج ي ب و ا شروطها حصل علشان كده ا ح ن ا بنقول شروط لا إله إلا الله شروط انتفاع في الآخرة وليس الشروط في إثبات ا ي ه ولذلك يقول ح ف ظ حكمة في سلم ا ل و ص و ل ا ي ه فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها لا ينتفع ه د ي شروط انتفاع وليس ش ر و ط إيه في صحة الإسلام انتبه لهذا ويلف ا المنافقين على عادل وصلب ك ب يجي عليهم حكم الإسلام صح ويرس ويورس الآخر الكلام وكان نفاق اعتقاد منافق في في في ما فيش القبول ل ل م ن ا ف ي ل ل ر د و ل م ي أ ت و ا ل ق ي ا د المنافي ل لضدي صح وغير ذلك من الأذى هذا كلام أ ص ل ا و ي ه وأول ما بدأ هذا الكلام بدأ مع بعض الكتابات أبلى على ا ل م و د و د ي وبعض الكتابات س ي ق ض عاف الله عنهما وغفر الله ل ه طبعا بعض الناس يسأل على د ي ن والله بيرد على كلام اختصار قط بس ا ح ن ا متبعين العلماء شيخ البني نقل عن بعض ا ل ش ي ا ء في كتابه مختصر العلوم خد بالك طبعا والله بيرد على من زمان ب ي ط ل ع كلام الشيء وبنبطل ا ل إ خ ب ا ك العجب و ا ح ظ ر ا ل م خ ا ل ف ا ت اللي عند ونبي لكن نحن واسط في ا ل م س أ ل كما قال شيخ البني نقل عن بعض الأشياء في ك ت ا ب مختصر العلوم خد بالك طبعا والله ب ر د ع ل من زمان ب ي نطلع كلام الشيء وبنبطل إ خ ب ا ر ك ا ل ع و ح ظ ر ا ل م خ ا ل ف ا ت اللي عند ونبي لكن نحن و في ا ل م س أ وفصل في ه ذ ه المسألة، وقال إنه كان أديب صدر منه أشياء خبلك ا مخالفة وهو معذور فيها، وفصل المسألة ت ف ص ي ل ج ي د شيخ الباي ل ن رحمه الله. لكن الكلام ده وعلى فكرة أنا في الكتاب ب رضي د ه ع ردد في الجزء الأول على الكلام س ح ي ح قو ك ل ا م محمد قو في ه ذ ه المسألة عشان بعض الناس ب ي ط ر و ا شيء لا يا سفلاس ولا كذا لا بيزقك كده الناس اللي خبلك كده. الحمد لله صل الله, الله عليه وسلم إذا انتهينا إلى لود من تحرير موطن ا ل ن ز ا ع في المسألة وإن الكلام هنا إنما هو على المسلم الذي طرأ عليه كف في المسلم الذي طرأ عليه كف وليس في الكافر الأصلي ما ش ا جماعة يقول م ب ن حزم رحمه الله ف ص ح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقد في نحلة أو فتية أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمل دون أن يبلغ ه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف معتقد أو قال أو عمل فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغ ه فإن بلغه وصح عنه فإن خالفه م ج ت ه د ا فيما لم يبين له أو لم يبين له وجه فيما لم يبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطئ معذور مأجور مرة واحدة كما قال عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجرا وإن أخطأ فلو أجر وكل معتق أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء. آه، كل مركز معايا، ها؟ تأكيد هذا الكلام، ابن حزم ر ح م ا د أبو ليه؟ فصح أن ه لا ي ا فر أحد حتى ي بلغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بلغوا فلم يؤمن ب ف و ك ا ف ر فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن ي ع ت ق د يعني ث ب ت له ع ق د الإسلام آمن به يعني أسلم، يعني إيه؟ أسلم سبت العقد الإسلام، ثم اعتقد في نحلة أو ف ت ي ة أو عمل. أو شيء عام له وكان هذا الأمر مخالف لله ل م ج ا ب ي النبي صلى الله عليه وسلم. ف ي ق و ل فإن كانت مخالفته مبنية يعني على اجتهاد ولم يظهر له وجه الحق فيه وجه الحق فيه، فهذا معذور. لحديث اجتهاد ا الحاكم و فأصاب فله فله أجران وين أخطأ فله أج. ر قولوا قل م ع ت ق د ا أو قائل أو عامل فاحد ما شجع ا معه في ذلك الشيء وإن خالفه بعمل معاند ا للحق معتقدا بخلاف ما عمل ما عمل به فهو مؤمن فاسد وإن خالفه معاندا بقول أو قلبه فهو كافر مشرك لو يعني خلا قلبه من الانقياد خلاص ع ن ا د إباء استكبر ا ولا ي ز ب ا ل ل ه يعني ي ف ر ق بين ا ن ه ترك العمل الظاهر مع ا ق ر ا ر ه مع ا ق ر ا ر ا إصراره على ترك العمل الظاهر هذه أزعاص خت بالك مع ا ق ر ا ر ه والتزامه بإي بوجوب هذا الشيء ا و كذا و ح ر م ت ه لكن ا ن عاد بقلبه داخل في ا ل ب ا ء والاستكبار أو الاستعلال ق ل ب ي فهذا والعياذ بالله ا و بقبلك بقوله والصواب ذلك المعتقدات و ا ل ف و ت ا ل ن ص و التي أوردنا. وهو قوله س ب ح ا ه غير ربي نقول بالله تعالى توفيق الشاهد في كلامه إنه بيتكلم بعدما سبق عقد الإسلام ينظر في في أمر في ما أتا في ما ا ت ا مفرقا بينما كان ترك له عن جهل ا و لعدم وصول الأمر لا و عدم أو كان الكلام ا ي ه خبلك أو تركه عنادا أو إبانا وسبح س ب ح ا ل ت ه حسب ح ا ل ه يفصل فيه م ا ش ي ج ع ه فالكلام كما قلت لكم إنما هو على إيه؟ على من ث ا ب ت له عقده الإسلام، طيب، وعلى يجيب شيخ الإسلام نتيم يعني ال ابن حزم فصل قال الكلام ده هو أن هو إذا ا ل ل ي هو من ثبت له كلام الحمد هذا النقل من هذا ا ل ن ق ل ل و من آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم خالف الحق في أي أمر كان من غير عناد ولا تعمد للمخالفة لكن لجهل به أو عدم بلوغ حكم الشرعيات أو لبلوغ علم خبرك أي مخالف للشرع يعني ج ا ل و مركب علم مخالف ظ ن ا ل ج ا ه ل ش ر ع صور شرع فإنه ليس مبزِّي مخالفة لكن يعذر لجهله. ويبين له الحق ويبلغ له العلم الصحيح، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو الأعمال، في أصل الدين أو فروعه، كما ق ل ك ن تزي، ظهر هذا من كلام الإمام الحزم لم يفرق بين أصل الدين ولا فرعه في هذا، وناقل هذا الكلام عن جمهور أمة السلف، وبيّن له لم يخالفهم في هذا إلا المعتزلاء ومن وافقهم من ا ل م ب ت د ع حيث فرقوا، حيث يعني الحكم ده اللي هو من أ ت ن ا قضا. هو أ ت ى م خ ر ج ا من مخرجات الإسلام؟ ختالك أنت زاي؟ سواء كان هذا الناقد اعتقادي أو قولي أو فعلي ماشي؟ إنما هو لا يحكم بكفر حتى تقام عليه الحجة. يعني هذا الأمر يعني الجاهل معذور سواء كان جاهل في أصل الدين أو في فوافر الأمور العلمية زي ما ل ش ر ا ل س ل ا م أو الأمور العملية. و ل م ي خ ا ل ف ف ي ه ا ذ ا إ ل ا ا ل م ع ت ز ل َ ده ك ل ا م ب ن ح َ ا ز و م ن ت ب ع ه م م ن م ه ن ا ل ب د ع ف ر ق ق ا ب ي ن ا ل أ ص و ل و ا ل ف ر و ع ف َ أ ل ك ل ا أ ص ل ا ل د ي ن ل ا ع ُ ر ف ي ه و ا ل ف ر و ع ف ي َ ا ل ِ ي ه العُثْرَ وَهُوَ ل َ ن ل ا ي َ ش َ ر ل م ِ ل ا ش َ ي ش خ ِ ا ل م إ ي س ْ ل ل ا م ِ نَتَيْمَةَ رَحِمَ ا ل ق بين ن و ت ع م ي َ م س ا ئ ل َ ا ء ِ ي و ج ِ ي ب نوع ي خ ر ماش و ت س م ي د ي مسائل الفروع فهذا الفر ق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا إمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثال ه منال م البدع وعنهم تلقا ه ده ك ل ا م شخص اسمه ث م ي ه وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريع ي ع ن ي إيه يعني المسألة د ي م و ج د ة بعض كتب الفقهاء مأخوذ من إيه من المعتزلة من ا ل ا ي ه و ا ن تعلمون ت ان في بعض الفقهاء كانوا ا ه ل ك ل ا م متكلمين. فشابهم ا ي ه شائبات ف ن ق ل لكن النقل ده يجي واحد بيروحنا للكلام ا وينسى الفقير لكن ا ص ل منين؟ من كلام المعتزلة ا ص ل ا ك ل ا م ا ل ا ي ه المعتزلة مش كلام ه ا للسنة الجماعة انظر. فيقول شيخ ا ل ا س ل ا م رحمه الله و ا ن م ا هو مأخوذ عن المعتزلة و ا م ث ا ل ه من م ا ه ل ا ل ب د ع وعنهم تلقاهم ن ذكروا من الفقهاء في كتبهم، و ه ذ تفريق متناقض ليباء، فإن يقال ده ك ل كلام شيخ الإسلام لمن فرق بين النوعين، ما حد مسائل الأصول التي ي ك ف ر ا ل م خ ط ئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع. انتبه دائما دي مسألة طبّد كلام أ ي ح ا الكلام المطرب من ينسبش ل ل ش ر ع إذا الطلاب دهه في خلل في فهم من ا ي ه من ي ا ك ل الكلام ش ر ع ا فيش في ه ا طلبات وعشان ك د ه ش ي خ الإسلام فرق بين المصطلحات الفاسدة والمصطلح الصحيح ت ا وإن المصطلح الصحيح ما بيش في تناقض والمصطلح الفاسد ي ح ت م ل م ع ن ى ص ح ومعنى وتاخدوا ي ب ق مطربا ا إطراب من سمات ا ل م ص ط ل ح ا ل ف ا س د ة إطراب فهو برد بيرد يقول إن الكلام ده كلام إيه متناقض والشيخ الزنك كله كلام جميل. يعني كانوا يقولك ل ما مام ن م ب ط ل معنى كلامي مام ن م ب ط ل إلا وتأخذ من كلامي ما ت ر د و عليه به يعني ما ت ح ت ا ج تشرب بنفسك أنت تسمع منه تجد كلامه ينقض بعضه إيه بعضه ليه لأنه كلام مش متاسق من ي ق ي ه يعني حكم الطباي في الباطل أن الباطل إيه ما مكان ينقض ا بعضه بعضه ع ج د ه م ت ن ا ق ض ا غير متاسق غير إيه م ت س ق بخلاف الحق يقعد بعضه بعضه فانظر فبيقوله ذا كلام متناقض ليبا ه تبا ي جماعة نقولهم نسألهم سؤالا ا ي ه هو حد الأصول التي ا ي ه ي ك ف ر للمخطو فيها ويلفصل بين مسائل ا ي ه بينه ا وبين مسائل ا ي ه الفروع ا ن قالوا مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل اللي هالأمور العملية الفقهية يعني قيل لهم فتنازع لكل كلام شكل الإسلام لسه، فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم الرأي رب أم لا؟ دي م س أ ل ة اعتقادية ولا مسألة عاقية اعتقادية، و كان بالصعب ماشي، وفي أن عثمان أفضل عليه أم لا؟ هم عليهم أفضل، وفي كثير معارق قرآن و ت ص ا ي ف بعض الحدث، ي وهي أن المسألة اعتقادية علمية ولا كفر فيها ب ا ل ا ت ف ا ق إذا ك د ه ا ت ن ق ض خلوا ا و ن ا ت ناقش، ا ت ن ق ض و و ج و ب الصلاة والزكاة والصيام. والحج وتحريم الفواحش وخمس مسائل عملية. ه ا هو ا ل م ن ك ر لها لا يقر ب ا ل ت ف ا ق اللي هو ب س ت ح ل ا ليه؟ المحرم ا ل مجمع على ت ح ر ي م ه ا و المعلوم الدين بالدروج من هذا ماشي؟ وما عندي ا م و ر ا ي ه عملية. إذا اتناقض ك ل ا م و ل ا ا ت ن ق ا د في الإيه؟ في التفصيل. و ي ن ق ا ل ا ل ا ص و ل هي المسائل القطعية. قيل ل ه كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليس قطعية. إيه رأيك يعني أنت لو رجعت اللي ب يقولوا بيمكنوا إن أحاديث الأحد ا ما بيقولوا ح د ي ث الأحد ليس دليلا ف ي ل ي ه في العقائد ه ن ا كلام باطل لو أنت رجعت مثلا في كتب العقائد هتلأ م س ا ئ ل كتيرة جدا عقادية دليلها إيه أحادي وفي م س ا ئ ل عملية من ا ل ف ق ه دليلها إيه أحاديث م ت و ا ت ي ر ة إ ده كلام مردود أيضا إذا كلام ا ي ه مردود و ك ل م س أ ل ة قطعية وظنية ومن الأمور الإضافية هل تكون مسألة عند رجل قطعية؟ لظهور الدليل قاطع واحد محدث ا و عالم والمسألة طالع فيها كلام ا ص ب ح ت عن د ه ق ط ع ي ا ل ا م ر ن س ب ي لكن واحد ا خ ر ل م يتصله البصور بالصورة ا ذ ا ا م ر ا ي ه نسبي والشرع ما ي ق د م ه ما ي د م ب ح س و م ه في ا م و ر ا ي ه ا ض ا ف ي ة ونسبية وقد تكون مسألة عند رجل ق ط ع ي لظهور الدليل القطع ا لا كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتأقم مراده منه اللي سبع النص من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة متأقم مراد عنده الأمر غ ي ه قطعي فبالوصل لمن بعده بحاحات خدت ما لكين تقدرش ا ل ق ط ع ي لكن غ ا ل ب على ظن ا ح ن ا متعبدون بغلبة الظن مشروع عند رجل لا تكون ظنية فضل عن تكون ق ط ع ي ا ل ع د م بلوغ ا ل ن ص ي ا ه وحتى لما غ و ش النص خالص ده ل ظ ن ي ة ولا إيه؟ ولا قطعية أو ل ع د م ث ب و ت الع أو العدم تكون العلم ب د ل ا ل ت ه كل ده بيرد عليه ى على إبطال هذا التقسيم على إبطال طبعا التقسيم في أصول ا ف ر و ع في ح ا ت ه ك د ه من المشاعب الصلاح هو بيقتل ا ي ه ا ن ك تبني عليه حكم ا ن ك تبني عليه حكمان فطول أصول أحسن ي ق و ل ل ي ت ه مش غ ل ى ا ل إ ن ك ا ن ب ي س ت خ د م ى أصول ا ف ر و ع لأنه و ما بيقصش د مجرد انتبه ا ن ل ي مسألة ضرية و ر وزيك لو ا ن ت رجعت لو مناشد مسألة مسألة جنس ا ل ع م ل ه تلا أ في تشبيه هذا الوضع في فرق بين في فرق بين ا ن ا ا ن ق ل التقسيم وأبني عليه حكم يعني نقول أصل لا يعذر فيه وفرع يعذر فيه وفرع يقول الأصول الفروع بدون إيه؟ مبني ع ل ي ه ا أحكام. مبني ع ل ي ه ا أحكام إما لازم من الدليل إيه؟ شرع. أم مجرد تقسيم ك ه ذ حاجة صلاحيه؟ لا مشاحة فليه؟ ي ا في ا ل ا ص ط ل ا ح ع عزك د ه مثلاً البيان العلم كان م ث ل ا م ث ل ا جنس العمل لك إيه؟ قال لك لا في فرق بين. نتيب ك ج ل ي لفظ في جنس العمل. ت ق و ل م ث ل ا كذا من جنس الصلاة من جنس العمل. خد ت ب ا ل ك أو ش ي ا ً من جنس العام ودي م ا ً من جنس العلم أو الأمور العلمية. وفرق بين تقول لي تاري الجنس العمل كافر يبقى دي ع ز ا ي ه دليل بق في معزاي في فرق بين ابني على ح ك م ا وفرق بين مجرد ايه ذكر ا ل ي ايه خ ا ت ب ا لك انت ا زاي ذكر المصطلح حد ذاته ماشي فشيخ الاسلام طبعا رد على زيل ايه هذا ا ل تقسيم ا ل م ب ن ي عليه كلام ب مبين ه د ه اصل من المعتزلة يبقى كل من يعتقد ا و يقول ا ن ا ص ل الدين ما فيش فيه عذر والفرع اللي فيه عض ده كلام ه ك ل ا م م ي ن ده كلام شيخ السنب في قت بالك ر ح م ه الله في اللي في مجموعة ا ل ف ت ا و ى م ا ش ي ن ي ن س ع ي م ا سبعة وأربعين ا ل ا خ ر ي فده كلام شيخ السنب في ي ا ر ح م ه الله ماشي طيب ايه ا ل أ د ي ن ب ق ى ق ر و ا ن ا و س ن س ة على كوني ماشي ا ل إخبارك ا ن ا ل ج ه ل ة مانع من موانع التكفير تعالك نشوف إل خ ذ ت بالك الأدلة القرآنية ثم الأدلة اللي السنة جاءت أدلة القرآن آيات القرآن مبينة للعناية الإلهية والرحمة الربانية وأنه لا يعذب أحد بنوع من أنواع العذاب دنيويا كان وإخروية على فعل شيء أو ترك شيء أصليا كان وفرعية حتى يبعث الله إلى رسول يادين الحق ويقيم الحجج ويقيم ا ل ح ج ج و ي ب ي ن العقائد والشرائع، فالقاعدة في هذا أنه لا مؤاخذة في الدنيا والآخرة إلا بعد البلوغ والنذار. هه، بقى ليه؟ لا مؤاخذة في الدنيا والآخرة إلا بعد ليه؟ البلوغ ليه؟ والنذار؟ هذه يعني رحمة رب العالمين. ماشي هذه رحمة رب ليه؟ أنه لا يؤخذ عبادة. لا في الدنيا ولا في الاخ... إلا بعد البلوغ واليم والنذاره طيب هذه بعض ا ل ع ا د ل ي في على هذا الكلام قال الحق جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ماشي د ق و ل ي ا ب ن كثير رحمه الله إخبار عن عدله تعالى عدل الله تبارك وتعالى وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام ا ل ح ج ت عليه بإرسال الرسول إليه, إليه. ط ب ع ا د ه كلام بينقض ليه اللي بيقول لك الحجج بتقوم بليه ها ب ا ل م ي ث ا ق ا ح ن ا ه نجد بعدين في الشبات ونفنى لها اللي بيقول الحجج ت ق و م بليه بياخذ ا ل م ي ث ا ق ومخصر ه ر ي ا ه فده كلام الآيات ا ي ه قاطعة والآيات المحكمة في القرآن تبين ا ن ه ا ي ه ا ن الحجج ليست بليه ا ا ا خ ب ر ك ت ل ى ق و ل بالرسال ا ي ه الرسل وخبرك وإيق... ا و ا ل ن و م و أ ن بيا لك برضه لك لما الرسل بوحث آه، م ا ع ل َ ك ا ل ن ب ي ص ل ى اللَّهُ ع ل َ ي ْ ه ِ وَسَلَّمَ وَخَطَمُ الْأَنْبِيَاءِ و َ إ ِ ن ِ م َ ن ب ي ص ل د ُ ا ل ْ ع ُ ل َ م َ ا ل م ب ل غ و ن بعد ا ل ْ أ َ ن ْ ب ِ ي َ ا ء ه م م ن ْ ذَكَرَ اللَّهِ ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ْ ه ِ وَسَلَّمَ ف َ ا ل ْ ع ُ ل َ م َ ا ء ا ل ْ م ُ ب َ ل ِ ل ا ل و ن َ ب ل ع ْ د َ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ع ا ل َ ي ْ ه ِ و َ س ا ل َّ م ل ا ل ح ج ّ ب ِ ي ُ ا ل ا ل َ ن ْ ب ِ ي َ ا الرسول ِ ب َ ع ا ل ُ ص ا ل ماشي، ب نتكلم عن النار يعني تكاد تميزه من ا ل غ ي ظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا ب ل ى ق د جاءنا نذير فكذبنا. كلما ألقى. ده يفيد ا ليه؟ ا كلما يفيد؟ الاستغراق ا ن ما فيش ا ي حد خلا لما ا يسأل ه ي هذا السؤال ه ل ج ا ء و ا نذير ا م لا؟ لأن إذا رحم صرب العالمين وعدل وعز وجل ماشيا ي جماعة صار كت النظرة برسل هؤلاء العلماء بعد ليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن قطع الخرس ليه انقطع الواحد فأصبح العلماء م ر ض ليه ا ل أ ن ب ي ا ء في هذه الشريعة طيب وكذلك قوله تعالى وسياق الذين كفروا لجهنم ز م ر ا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنت ألم ي أ ت ك م رسل منكم ي ت ل و ن عليكم آيات ربكم تقرير لواح ا ل أ خ ر ي ا ت وقالت ع ا ل ى و هم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل ص ا ل ح ا غير الذي كنا نعمل أ و ل منعمركم ما تذكر و ا فيه من تذكر وجاءكم النذير لحد كذا لحد داخل النار هنا غ ي ر ما جاء بلق جاء ق ر ر على أنه قد جاءه النذير فقال إذا زي ما قلت القاعدة إن لا مأخذ إلا بعد لي البلوغ واليه والنذار مش جماعة عندي ساعة رحمة رب العالمين إلى غير ذلك من الآيات تقول الكلام ذا ابن كثير غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحد النار إلا بعد إرسال الرسل إلى أن قال رحمه الله وأما النار فإنها د ا ر ع د لا ضرير عد لا يدخلها لا يدخلها أحد إلا بعد ا ل ا ع ظ ا ر إليه وقيام الحجة عليه في ه ذ كوضوح لا يدخله ا أحد ضر عد ا ر ع د ن هذا الجالس لم يبلغه شيء أو لم يبلغه الأمر مبينا مبينا ولم ت ط ل ح له السبل ولم يظهر له الحق من الباطل هل يكون باقنا؟ ن ي أ خ ك ي ه و ق ي م ا ل أ خ ا ك ا ع ذ ر ف ي ه و ق ي م ت ه ا ل ح ج ة ع ل ي ه ذ ا الكلام وضع الحفظ بكثير ظ ا ر ع د لن و ل ا ت ف س ي ر بكثير يا جماعة جزء ا ل ت ا ل ثمانية عشر يقول الإمام الشوكاني في تفسيره ف ا ت ح ا ل ق د ي ر و م ا ك ن ا م ع ذ ب ي ن ح ت ى ن ب ع ث ر س و ل ا ل م ا ذ ك ر س ب ح ا ن ه ا خ ت ص ا ص ا ل م ُ ت د ل ب ه ل ا ي ت ه و ا ل ظ ا ل ب ض ظ ل ا ل ه وعدم م ؤ ا ق ض ة الإنسان بجناية غيره ذكره اللي هي إيه؟ ا ل ل تزول وزرته إيه؟ يعني ما ذكره ا إ ن كل واحد إيه ه ي ح م ل وزره عليه على ظ ا ه ر ه بنفسه. اللي م ع ن ى قوله إيه؟ وعدم م ؤ ا ق ض ة الإنسان بجناة إيه غيره؟ ذكر أنه لا يعذب عباده إلا بعد الاعذار إليهم بإرسال ر س ل ه وإنزال كتبه فبين سبحانه أنه لم يتركهم س د ى ولا ي ؤ ا خ ذ ه م قبل إقامة الحجة عليهم. والظاهر أنه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعض الإعذار إليهم بإرسال ا ل ر س ل طيب يقول ع ل ا م ة محمد أمين الشنقيط رحمه الله أضاء البيان عند قول تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لا يعذب واحدا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى يبعث إليه رسول ا ينذره ويحذره، فأعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. الع... تعزيز بلقكم بعد م ا ذ ا بعدما يتي ه النذير فهم، فأعصي ذلك النذير ويخالف اخبارك هذا الإيه؟ الإعذار. ما ش ي ي ا جماعة. ط ب ع ا ده ينقض القول بإن ا ل ا ح ت ج ا ج بالإن، لأن الإن ح ج ة قامت على الخلق لماذا؟ بالمثل. ثم بعد ذلك لا م م ع ل و م إ ن في القرآن و م م ح د ص ل وسلم بعد النبي الحج تقوم من العلماء ل و ر ث ة الأنبياء في إقامة الحج على الناس قوله تعالى في سورة ا ل م ا ئ د ة رقم 2 ي وإذا أوحيت للحواريين آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما ئ د ا م ن السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ماشي يا جماعة في كلام طويل هاخد م ن ن و ق ت في ل ل م ا م ابن جرير للطبر رحمه الله ماشي طبعاً ذكر اتكلم عن ط ب ع ا الآية بهذه القراءة واضحة أن أشكوا في قدرة الله عزوجل وكذلك أنكر عليهم عيسى عليه السلام فقال اتقوا الله إن كنتم أي من لوازم إيمانكم أن تؤمنوا بإيه بقدرة الله عز وجل انتبه لا فلم يقل لهم لم ي ك ف ر ه م لجهلهم أمر واضح أمر واضح البعض بيقول ق ى إن يقرأ في قراءة أخرى هل تستطيع ر ب ك ماشي مختلفناش ما ا ا بس دي قراءة سبعية قراءة إيه سبعية ثابتة ولا بد من القول ودي من القراءة في المصحف قراءة ح ف ظ ولا بد من القول بإيه بمقتضاه لأنها فات علم ا زائدة ولا بد من ن ق و ل بمقتضاه و بمدلولها ولا بد من ن ق و ل بب بمدلولها مش ا ي يا جماعة لأن دي مسألة ت ن ت ب ه لها لا نأخذ ب بخب بقراءة دون لغة لا وهذا ه هي زي ما أ ج ي عندي في الحديث ل و عندي زيادة ث ق خ ة لازم ا ن ا العمل بها لازم ا ل ث ق ة مقبولة فما ت ن ف ا ش ب ا ن ن ف ك لا كلام الباط خلف ا ن ف ل ك عن العلم جميعا مشي ا ج م ا ع ة ودي قراءة ثابتة، هذه قراءة ثابتة، ثم إن المعنى يدل، السياق يدل عليها، لأن لو سألوه هو تستطيع مش هي يمكن عليهم هذا ا ل ا ن ك ا ر فالسياق يدل ع ل ي ه على أنهم ش ك و ا في هذا وإيه خد ت ب ا ل ك بقدرة ا ل ر ب ب م وسألوا إيه عيسى عليه السلام هذا ا ل س ؤ ا ل فأنكر عليهم، مشي ا ج م ا ع ة ماشي اللي صلينا <تصفيق> أيه عندي ما ش م ل ا د خ ش ص ا لا س ت ه ز ا لخصوصنا العيشة قبل بقراءة ي ش ي ه المانعنا العادي من أقولك ها؟ ص ل ا ل س ي ا ق ه م ن ه م مشاهدو ا م ص ر ي ي ن ومن أ ص ف ي ا ت لما أنا عندنا هاي بعد ك د ه في السنة عيش خ ش ا ل ه تعرف حد ث م ع هال ما أنا مفرش ا نذاحق ل ى المخال إني إذا كان ح د ث هذا مع أ ص ف ي ا ء الأنبياء وجرى عليهم مثل هذا فغيرهم أولى هذا الـأ وهذا الفهم الصحيح آه لأنه مش م أنبياء مش معصومين مش أصفياي ش ك ا ت أ ص ف ي ا ء هل هم معصومون سين سؤال أصف يا ده مولو ما نضل إحنا ما ن ل ا ق ندلل عليه نحنا بنودلل على ما دي المسألة بس ندل على العلماء إن العقد ل ه عقد الإسلام بيقين إذا أ ت ى ك ف ر ا ما الحكم فيه؟ خ ت أ م يستدلون ب ى و ج ه الدلالة هنا أن هذا حدث ما عندك حاجة ب س م ع عندك يا ج ما عن ت ب ه و ل ي ج ي د ا عشان ك ه ا أصل مشكلة كبيرة ج د ا ن ح تعم مع الأدلة بغير فاهم الأصول للستدلال فهم و ك ا معظم من من نقشنا ف ز ه المسائل فوجينا إنه عنده ضعف شديد في أصول الاستدلال فأتي الخلل من هذا الباب لازم من أي من أصول ا ل أنا عندي بجيب بجيب الدليل. وانظر في الدليل دا كن في لوب بحر المطّل النزاع ثم يأتي بالدليل في في المسألة المتنا متنازع عليه ا ثم أنظر في وجه الدلالة في الدليل ماشي في وجه الدلالة في الدليل أنا ا ح ن ا الأصل ما بنجي ي ندخل في الشر ع الأصل في البحث العلمي النزيه أنك تدخل باحثا في نصوص الشر ع بغير ما بغير ما بغير ما خلفيات سابقة يعني ما عندكش حاجة هيتعتقدها ثم لأن دي مشكلة الفرق التي ض ل ت ا ن ه حطه ا ي ا ص و ل ثم راحه إيه يستدل ا ح ن ا نستدل ثم نعتقد ليه وده الإسلام ل ن ص و ص ا ل وحيين وده الإسلام ل ن ص و ص ا ل ا ي ه ودي من ضمن الفوارق المنهجية بين ا ه ل السنة والجماعة وبين سائر الفرق ا ه ل السنة ما ي حطش ا ص و ل ثم ا ي ه يبحث وهل ل يحصل ي معه ا إيه هيمشي يبحث اللي وفق الأصل هيقول بي حتى لو متشابه واللي يخالف أصله ه ا هيلوي ع و ن ق ه و حتى لو لو واحد ولا اللي حصل مع الثيرة لكن أنا بدخل وأبدأ أشوف و ز ي م ا النصوص تقول لي أو ل س ا م ع ا وطاعة كتبتلك مه ا ي مرتبطة بق ما قلت لك بقواعد منهجية عشان ك كده ا ل مشكلة تيجي من مين بيتيجي ممكن واحدة يمشي ا ل ن ص س صح بس هسوي نصلك ا ل ن ص لما ك ن ا ن م و ض و ع مقارب طال ت ك ف ي م ووإذا ذ ه ب ت تقر واحدة واحدة بقى في تأصيل المسألة في كيفية الاستدلال في معنى دليل في كذا تلاعسة م ت و ق ف ليه ما عندوش تأصيل ا ل م س ا ئ ل ة تأتي المصيبة من هنا خد ت ب ا ل ك هي مشكلتك من هنا لا إحنا ا ل كلام م و ض ح ع إحنا ب ن ت ننزع في إيه؟ في العقد ل ي ل ه عقد, عقد لين إيمان إسلام بيه ب ي ق ي ن ثم أ ت ى ك ف ر ا ج ا ه ل ا ي ك ف ر ُ أو لا ي ك ف ر صح؟ تمام. طيب عندي النص ض ل شاهد و ا إنه مسلمون. م ثم سألوا عن النص واضح ب لغة العرب والسياق في ب ي وعيسى عليه ا ل س ل ا م أنكر عليه و ا ل م ف س ر و ن بيستدلوا بالكلام. خ ا ت ت ا ل ك ا ز ا ي قال ت ف س ي ر س ت د ل و ا بالكلام. يبقى إذا ب ي د ل ن ي على أن يبقى الصحيح الصحيح الاستدلال الدلال أو وجه إذا كان مثل هذه الأشياء صدرت ممن كانوا أ ص ف ا ء الرسل ومعهم، فما بغيرهم أو لا أن تصدر من هذا وإذا كان الرسل لم ي ك ث ر و ه م ا ب ت د ا ء بل بيانوا لهم و ع ض ر و ا م ذ ل ي م يبقى غيرهم أ و ل ى مش كلام واضح كده هو ده وجهال ليه ده مقول بقى إيه لما ق و ل ا إيه هل دعترض ه ا ا على الناس دعترض ا موله ق ي كيف يصدر منه كيف أزمه مش معصوم ده ا ل معصوم الأنبياء هم ل ؤ ل ا ء ليسوا ليسوا معصومين نعم ن من من العلماء ا ل م ع ت ر ي ن من عنفش مشاكل ما لا متخابش بنجيبلك ح ا ج وقولك عليه ن ا ه ق و ل ك على حاجة ن ا هس ر د هس ر د هقولك على ح ا ج أنا هس ر د ل ك محاضرة ل ل م خ ا ل ف المخالف كله والاستدلات بيه أيوه ح ن ا ك ل م ب ق و ل ح ن ا نكلم على قول ا ل ر ج ل ل ت ا ل يعني ض ر نشل. ن ت تعلم إن ليس كل خلاف جاء معتبرا. لو ا ح ن ا قلنا بالكلام ده كده يبقى عندك هتطل ي معظم دي الرب ع ل م من تورقة عار. و ا ي ب ق ل ل حاجة فانزع وخله. خ ت لك ن ت زاي. ليس كل قول جاء معتبرا إلا قول لو ح ظ من النظري. هما ل إ ي م ع ن ى ا ن ا ح ن ا بنتابع الدليل ا ي ه م ع ن ى ما أنا م فهم أنا مش متعبت بفهم العلماء إلا ا ذ ا وافقت ليه ا الدليل ا ن ا متعبة بيه بتبع المنزل وتفسير ا ل علماء في ما و ا ف ق ه لكن لو جاءك لم ا مخالب له وإلا ما تعالك كتب تفسير في ح ا ج ا ت كذا جدا في تأويلات النصوص م و ج و د ه كتب التفسير في تأويلات في تأويل ا ي ا ت صفات معظم الكتب التفسير إلا ا ل كتب يعني اللي تعال سورة و ت ف ي ر منها في ه ا تأويلات. نقول ب ق ى ا ن ه ا موجودة والقول موجود هل تقول هذا؟ ولي محق الناس ا ن يأخذوا هذه ا ل ت و ا د المانع م س م ع ن ي ب ق ى المانع بقى موجود. وأحجب ا القرطبي وأحجب خبلك خبلك ا غيره من التفسر ي ا ل ت ف س ر ا ت لفات ا ل ا ل خدت بالك و ق ا ل ل ك ا ن ا عندي ا ل ا ي ا ت في ه ا ايه ف ل ا نودي مفسرين ما ت ن ك ر ش عليها علماء. ها أريتها لو فتحنا هذا الباب. ها أريها ت لو فتحنا هذا الباب. ما أنا كذب؟ أنا ما ك ل م بس في ج ز ء السرد أنا سرد الخوي. نجايب ا الخوي بتبصي. يعني مثلاش أ ا ك ك ت ا ب ك بس عشان مطولش ا على القراءة. لكن أنا جايب الكلام. أ و كاتبها لقيت إزاي؟ لا أنا س ر د ا مني. إحنا ا ع و ز بالله إن إحنا إيه؟ إن إحنا ا د ل س إحنا بناس ك ر ك و ل و ب ا ل ر ج ة على البي بين ب د ل ي لكن ل أنا س ر د ا الخوش م ه ي أنا و ل ت ه هو في قراءة بعضه ق ن ق ه ا ا ك ذ ا وكن. صح؟ ثم ب ي ا ن ت ن دي قراءة سبعية ثابتة و ا ل ص ي ا ق ة ي د ولا ولانا أن نعمل بمقتضاه. هل ت ص ر ي ح ا ن تُنكر القراءة إقراص السبعية؟ خايف قراءة سبعية ب ن ق ر ا ه ا نعمل بمدلولها ن ا ع ا ش بمدلولها سؤال مش لباس د و ا ج ي ا ص ل لباس دي حاجة تانية شيخ أيوه لا إذا أنا قلت قلت ال البعض ن س ق ل كذا وجبت المسألة أي. ها س م ع كلام س م ع كلام نجيري، س م ع كلام ب ن ا ع ا د في سياق ا ل آ ي وهجيب كلام خ ر ا ل ك ل ا م نجيري كله م و بسمعني يا ش ي خ س ا ل ا ن ي ن ا ب ك ل م ش ن ا ك ل م ب س م ع ك يقول ما بنجيري. بعد أن ذكر أن البعض قرأ هل تستطيع ربك ب ا ل ت ا ء يقول مرجحا القراءة الموجودة في المصحف. الكلام ه ي ق و ل والتي تفيد. أنهم شكوا في قدرة الله وأنهم لم يكفروا الجاهل. افتح قصبة كلام الله كلام ابن جرير. أو أول القراءتين عندي بالصواب الكلام ده كلامي. ابن جرير الطبري. ي ر ا ا ل خ الكلام لشيخ ا ل م س ق ر ا ء يعني كلام الشيخ ا ل م س ل ك ل ا م نحن. قراءة من قرأ ذ ل ك هل يستطيع بلياء ا مش ر ب ك برفع الرب بمعنى هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه. وإنما قلنا ذلك أول القراءتين بالصواب لما بينا قبل من أن قوله إذ قال الحاريون من صلة ق ب ل ك من صلة صلة على ص ل ة الموصوف معنى لزم فاذ أ و ح ي ت وأن معنى الكلام وإذا أ و ح ي ت إلى الحاريين و أ آ م ن ب ي و ب ر س و ل ي إذ قال الحنيعية ابن مريم ما ل يستطيع ربك فبين إذا إ ذ كان ذلك كذلك أن ل ا ه ت عال ذكره قد ك ر ه ا منهم ما قالوا من ذلك وا س ت ع ظ م ه وامرهم بالتوبة ومرجعة ا الإيمان من قيلهم ذلك م ن قيلهم طيب لو ما لو ما قلش ا ل و ل ده قول م خ ا ل ف و ق ل منكر ه ي س ت ع ظ م الرب ويأمرهم بالتوبة من قيل ماذا ومرجعة ا إيمانهم ه ا الكلام ده ك ل ه ب ن جريج قيلهم ذا و ا ل إ ق ر ا ر لله بالقدرة على كل تكلم ا ب ن ج ر ي الطبر ي على كل شيء وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن ر ب ه م من الأخبار، وقد قال عيسى لهم، عند قيل إن ذلك ل ه استعظام ا منه لما قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لو معلوش ق و ل مخالف، ق ا لو اتقوا ا ا ل ل ه إن كنتم مؤمنين، ما هي د ي مشكلة برضو نحنا إيه؟ ذي نقطة ثانية. أنا أنصحكم إن لما إن ما تدرس اللغة العربية ما ت ا خ د ش منه كلام، لأن اللغة العربية أساس. قلنا ن ا زلنا بسال عربين مبين. وكثير للأسف في العصور المتأخرة د ي ت ياخوته ا ل م س ا ئ ل يقرأ ك ت ا ل علماء هو لا علم له بلغة العرب ولا بالسياقات ولا إقبالك ب إقبالك بال معاني وتصرف ي هذه المعاني ولا كذا ولا كذا فتأت ي الفهم بصورة غريبة وبعيدة لأن ده استن قال ارتكب أمر ا مخالف ماذا أمر بده ي هل ت س ت ع ظ م أمرا ليس مخالفا ي ص د ر أحد ت س ت ع ظ م ه تمكنه أمر بديه ماشي استعظامهم ففي استتابة الله إياه ودعائهم إلى الإيمان به والكلام لزلم من جل ا ل ط ب ر ي و ب ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم عند قيلهم ما قالوا من ذلك واستعظام نبي الله صلى الله عليه وسلم كلمتهم الدلالة الكافية لكلم ا مين يا جماعة نجري الدلالة الكافية من إخبالك من غير على صحة القراءة في ذلك بلياء ورفع الرب إذا كان لا معنى في قوله م ل عيسى اللي هو لا معنى من يقول دميمين اللي هو الكلام دميمين ا ب ن ج ر ي ر الطبري إ و كانوا قالوا له هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من ا ل ي ه من السماء ماش أن يستنكر يستكبر هذا ا ل ا س ت ك ب ا ر كاش ي س ت ع ظ م هذا الأمر إيه ده في تفسير الطبري جزء 11 و 19 ويؤكد ذلك بقول رحمه الله وخبر الله تعالى ذكره عن القول ي ن ب ئ بخلاف هذا الخلاف إن ا ل ا ق ر ا ء تستطيع وذلك أنهم قالوا ل ع ي س ى إذ قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين نريد أن نأكل منها قالوا ليهما نريد أن نطمئنا قلوبنا ونعلم أن قص د لقتنا قل ل ه ت ك ي د لي ه ل د ل ا ل ة هذه القراءة أمر بين ا جماعة السياق واضح ماشي ذ ك ك ل ا م نقيب فقد أنبى هذا من قيل أنهم لم يكونوا يعلمون واضح أن عيسى قد صدقه م ك ر ا ك ل ا م نقيب والله ما كلامه خ ت ب ا ل ك ه م ناس كمان ولطمأن قلوبهم إلى حقيقة نبوتهم فلا بيان ذكر الكلام أبيان من هذا الكلام في أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في د ي ن ه م وتصديق رسلهم و وأنهم سألوا ما سألوا من ذلك ا خ ت ب ا ر ا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل ا ل ت و ي ل ل هم قال التوين عن إيه؟ ها. ا ل ص د ق ل ن ي صلى الله عليه وسلم التوين على التفسير. كل ا ل ت و ي ل ه ذ ه ا ل ا التوين. هذه كلام إيه؟ ابن شهاب عبد الله الشيخ. هذا كلام عبد الله ا ش ي خ و ر ؤ ي عن عجت الرضي الله عنه في تفسير هذه الآية في آية لن تستطيع ربك أن ي ن س ل علينا ب ا ئ د ة من السماء. أي قراءة هي لله في النهاية، سياج عز وحاب. لو القراءة ثابتة، وهذه ثابتة، فالمعاني ن صحيحان. هل ينفي هذا وجود العذر بالجاهل في الدين؟ لا، م ا د ي م س أ ل ن ه م ا ن ا نلف، ا كلام مغموص. ما ا ح ن يعني، إحنا بنقوله إن ا ح ن ا لن نمنع من القول بمقتل القراءة ثابتة ا ل ا خ ر ى ولكن هذا ا ي ض ا ا ي ه إحنا اللي بنعزل ن ه إيه؟ إنك ا ن ت تمنع من د ل ا ل ا قراءة ثابتة، بس هذه المصيبة. أو تتبنع من دلالة حديث في زيادة الثقة؟ أنا معك. فيما إيه؟ فيما س ب ت من ك ل ا م ل أو كلام رسوله؟ لكن لست معك في أن ت ح ج ر ا ل د ل ا ل ة على قراءة دون أخرى أو جزء من الحديث دون إيه دون الآخر. واضح ا ل كلام؟ هي المشكلة. لكن إحنا طبعًا إحنا الأبد نقبك ب ك ل ا ي ه دي أفادت ع ل م ا زائد ونقرأ بنقرأ في المصاحب. وهذا إمام المفسرين ي ر ج ه هذا ا ل قول. تجنت ي ي الصدر ا ب ق ى دلالة هذه القراءة و ق ل آل ا ه ق ج م و ر المفسرين وهذا إمامه م د ه إيه دل ي ا مشكلة بال ع ي ه التي إيه التي نص ل ا ف ي العفير طبر يعني أقبلك الأمر بعيد جدا على ص ا ح ب ه ا نراجع نفسه ويستغف ربنا ر ه م دي مسألة نا ي خطيرة بقى. ما جبناكش حديث وفي رواية أخرى صحيح عند المحدثين وفيه ا زيادة ث ق ة والمعلوم عند ه ل العلم أن زيادة ا ل ث ق ة مقبولة وجبلك ا كمان كلام عالم فز خ ر ي د شيخ سامي تيمية قال بمختطف زيادة وانت ترد ه ده بقى لي ه الامر ايه ا س ت ن ك ر وامر بعيد جدا صلى الله عليه وسلم و ا ل ع ا فيه المهم يقول الإمام الشوكان ي رحمه الله بنفس الله أيه قايل خلاص ما يزن قايل ماشي يقول الإمام الشوكان ي ده لسه راح لكنه كلام ابن ج ر ي ر الطبري هقراركم بالتفصيل هجيبلك كلام الشوكان ي وكلام ابن حزم و ك ل ا ب ن كثير في هذه الآية. قال ما هو شقيق رحمه الله. واستشكلت القراءة الثانية هل يستطيعوا بأنه قد وصف سبحانه بأنه قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون والسؤال عن ا ل ت ص ط ا ع ا ت لذلك ينافي ما ح ك و ه عن أنفسهم. سبحانه ذكره نفس اللي إيش ا ل ل س ك ا ل له خ و ن ا دلوقت صح. طيب يجيبه وأجيبه بأن هذا كان في أول معرفتهم. قبل أن تستحق معرفتهم بالله، ولهذا قال عيسى في الجواب عن هذا الاستفهام الصادر منهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي لا تشكوا في قدرة الله. ذ ك ل ا م ا ل ش و ك ا ن ه و م ا ش ي أمر بدي الإيمان قبل أن ي ر س خ في القلب. حلس منه، لكن كان ع ق د الإسلام موجود ولم ينقد ع ق د الإسلام إيه؟ بهذا. وهذا كلام لا تشكوا في قدرة الله. ذ ك ل ا م ْ إ ي م ا ن ا ل ش و ك ا ن في ف ت ح ا ل ق د ي ر جزء الثاني ص ف ح ة 92 تفسير الإمام الشوكاني رحمه الله ويقول الإمام الألوسي ما ه ن ج و ل ك م س ت ع ج ل شيء لص ل ص ي ويقول الإمام الألوسي د ه كلهم مفسرينهم أي من التفسير ا ل أ ك ا ب ر هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء لم يكن عن تحقيق منه ولا عن معرفة بالله تعالى وقدراته سبحانه شوف مع إ ن ه م كانوا ا ي ه ها مسلمين ومليين س خ ب ك كانوا جالون مثلازين ا ه نكلام ا ل م ل الوسيف في روح المعان لأنهم لو حققوا وعرفوا لم يقولوا ذلك إذ لا يق مثله بالمؤمن بالله تعالى المؤمن إيمانه ك ا م ل ا لو رصخ ا ل ا قال كتب لك مسالو ل و هذا كان إيمانه مناقصا ولم يخبرك ن ت ي ر س خ في القلب فصدر منهم مثل هذا لم يقل هذا لم يصدر منهم ولم يقل أنهم خ ب ل ك لا يعقل عليهم كذا خ ب ك مع ط ي ق قال إ ه م ح م محب محمد ابن حازم ر ح م ه الله و أ ب ي ن شيء من هذا قول الله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إلى قولي ونعلم أن قصد د قتنه إسمع كلام ابن حزم فهؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عليهم قد قالوا بالجهل لعيسى هل يستطيع ربك أي نزل علينا مائدة من السماء ولم يبطل بذلك إيمانهم وهذا ما لمخلص منه. م فش ي مفارق إنك تقول بنفس الكلام ذي. أي لف إذا هه روا غ ن ب ي ده ك ل ا م محمد بن حازم وإنما كان و ا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحج وتبيئة لهم الفصل في الملل والهواء والنحل الجزء الثالث صاد م ت ي ن الثلاثة وخمسين أصلنا في الأوضح من هذا الكلام لا ي ب محمد ب ن حزم رحمه الله. مش وعلى كل فقرات على ص ع ر ب ك ثابتة ومتواترة وتفيد علم ا ل أ ل ا ز ل بأكابر المفسرين فلا يرد إلا مكابر بل كل من عند إيه؟ من عند ربنا. مش يا جماعة ثلاثة قول الله تعالى وما كان الله ل ي ض ل قولا بعد إذا دهم حتى يبين لهم ط ب ع ا ا ع ت ق د الآيات ش ف ت كتبنا كلامنا كريه، هذا كلام الشوكان والألوسي وأبو محمد ابن حزم. ماش ي قوله تعالى، وما كان الله ليضل ق و م ا بعد إذا داهم حتى يبين لهم ما ي ت ق و ن إن الله بكل شيء عليم. فهذا ب ل ا غ من الله وحكم حكم به العدد أنه لا يضل و ا ح د ا حتى تقوم عليه الحجة. يقول ابن كثير رحمه الله. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريم وحكمه العادل أنه لا يضل قوما بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكون و ا قد قامت عليهم الحجة كما قال تعالى وأم ا ثمود فهدينهم ا فاستحبوا ا ل ع م ى على الهدى ما ش ا ج م ا ع ا يبقى كلام واضح كلام شف كلام ا ل ك ث ي ر أنه يقول أن الله لا يضل إيه قوما بعد إبلاغ ل إيه الرسالة إليه حتى يكون قد قامت عليهم الحجة رابعا يقول الله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسول ألا تلاحظون أن الآيات بفضل الله كلها ن ا ح ق ن ا ش لنا بعض م ن ك و ل بكثير كلها ي ع ض د بعضها بعض ب ه ا بعضها, بعضها ها ألا تلاحظون هذا بفضل الله ما يدل على أن هذا حقيقي قرآني؟ لأنذركم ذي ومن ولم بلغ من بلغوا لابد من أن يبلغوا الحق. يقول ما أ ب ن كثير رحمه الله في في هذه الآية الكريم: أي ورسلناك ا إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذره م إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجون بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير. ما أ ش ل ي ه عج في هذا ويقول م م ل وسي رحمه الله فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا أي هل أرسلت إلينا رسولا مؤيدا من عندك بالأيات نتبع آ ي ا ت ك الظاهرة على ي د ه ونكون من المؤمنين وبما جابه فالمعنى لولا قولهم إذا عوقبوا م ق ت ر ف و ا هل أرسلت إلينا رسولا فنتبعه ونكون من المؤمنين لما ا ل أ ب ل ك أرسلناك أرسلناك إليهم وحاصله سببية القول المذكور لإرساله يعني سبب إرسال سلم إليهم قطع لمعاذيرهم بالكليه ثم قال رحمه الله واستدل بالآية على أن قول من لم يرسل إلي رسول إن عذب ربي لولا أرسلت إلي رسول مما ي ص ل ح للاحتجاج وإلا لما ص ل ح أن يكون سببا لإرسال لازم يكون ب ل غ و ا ولا احتج واحنا قلنا إن بعد بعث سلم العرج تقوم من لأن العلماء ورثة الأنبياء وقطعت إيه أخبرك الرسول والوحي فبقي إيه وحفظ الله كتابه وسنة النبي من التحريف وخبلك والتبديل فبقي يقول ا ي ه يقول العلم يحملونه ل ي ه ينفون عنه إيه تحريف الغالين وانتحال المطلي وتأويله الجينون يبلغ الحق إلى إلى القلب قوله تعالى يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. نفس الكلام. ب س ا ل ي ا ل على إن لابد من قامة الحجع الخلق قبل أن يعذبوا. ث ا ي ا أدلة السنة. ثاليا أدلة السنة. عن ربعي ابن حراش قال قال عقبات لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت. من النبي صلى الله عليه وسلم قال س م ع ت ه يقول إن رجلا حضره الموت لما أ ي س من الحياة أوصى أهله إذا م ت و ا فجمعوا لي حطب كثيرة ثم أورنارا حتى إذا أكلت ل ح م ي وخلصت إلى ع ظ م ي فخذوها ف ط ح ن و ه ا فذروها في ا ل ي م في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال طبعا في زي ا د ا في الحديث قال لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ش د ي د ا ماشي فجمعه الله فقال لما فعلت قال خشيت ك ف غ ف ر له أو خشيتك ف غ ف ر له طيب ده الحديث موجود صحيح البخاري يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله احنا من فهم ش ا ت ا الحديث ب ف ه م ماشي جماعة زيولكم ل فالحديث ي طبعا في ر و ا ي ة ا ث ا ن ي ة قال رجل رجل ي س ر ف على نفسه. فلما ح ض ر ه ا ل م و ت قال لبنيه إذا أنا مات أو مات فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الرئة. فوالله ل ي ن ق د ر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما ما تفعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال ا ج م ع ي ما فيك. ج م ع ي ما فيك م ن ه ف ف ع ل فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر له وقال غير مقافتك يا رب رواه البخاري في ص ح ي ح إلى آخرة ت خ ر ج الحديث يقول الشيخ ا ل س ب ن ت ي ي م ا رحمه الله فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا ا ل تفر فظن أنه لا يعيده إذا صارك ذلك. كلام ده كلامين. م كلام شيخ سامي ت ي م ي ة وكل و ا ح د من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان و ا ن ت ف ر ق ت كفر. تابي معي. يبقى عند ن ا ه ن ا حقتين. عند ن ا ش ي ه ش ي الآخر واحدة إنكار قدرة ماشي وإنكار معاد الأبدان. وكل ا ل ا م ر ي ن د و لا ي ه ك ل واحد على حدة ك ف ر لكنه كان مع ا ي م ا ن ه بالله قبلك وإيمانه ب ا م ر ي و خ ش ا ت ه يعني مع ا ص ل ا ي ه دبرك ما نقولك عقد له عقد ا ل ا س ل ا م مع ا ص ل ا ي ه ا ص ل ي ما ن جاهلا بذلك ض ا ل جاهلا ا لا كنا نك ا ل ك م د ه م ي ن شيخ ا ل ا س ل ا م جاهلا بذلك ض ا ل ا في هذا الظن م خ ت ض ى فغفر الله له فغفر الله ل ه ذلك، ماشيا جماعة؟ هاي. بقول ب باش ق ي خلصان بيكمل. بعد كابول ا ي ه بقول ومن تأول ق و ل ه ل ي ن ق د ر الله عليه، بمعنى ق ض ى ا و بمعنى ضيق. ماشي؟ فقد ا ب ع د النجع. ماش. ي و ح ر ف الكلم عن مواضعه. كلام من د ه كلام شخ صام ل ت ف ه م ي ن ا ل ب ن ت ز ي أ ب ع د ا ل ن ج ع َ و ح ر ف ا ل ك ل م َ ع ن م و ا ض ي ع ن ت ب ه بقى ا ل س ب ب ف إ ن ه ُ ن م ا أ م ر ب ت ح ر ي ق ي و ت ف ر ي ق ي ل أ ل َ ا ي ج م ع و ي ع ا د ا ل س ب ب ُ ن ه م ح ر ق و ن ي و ذ ر و ن ي و ا ل ق و ن ي ف ي م ع ي َ ا ل س ب ب ع ش ا ن م ا ي ر ج ع َ ش ِ لَمْ يَكْلَمْ ل ه ُ ي َ ر ل ج ع ز و ج ل طيب لو هو السياق النضيق علي أو ق ض ى علي هيبقى ل هذا المعنى معنى ها كذا ي ه هما ه ي ا ز ب التحريق والتفريق ك د ه ك د ه م فيش مفرق قلت بلك هذا كلام ل م ي ع ق ل عشان ك د ه شكل سام لك ا ي ه لأن السياق ينفي هذا ت م ا م ا فشكل سام لك التحريف بالكلم عن ا ي ه عن مواضيعه تحريف ل ل ك ل م عن مواضيعه و ا ن ت ب ه لهذا يعني يا جماعة ا ل ا ي ا ت و ف ه م ا ل م ف س ر ي ن و ا ل ا ح ا د ي ث وكلام شيوخ الإسلام وأمة ه ل السنة والجماعة الأكابر فلما نخرج عنه ونبحث عن عبارات من هنا وكلام لبعض اللي ه المخالفين ا للسنة أو البعيدين أو أصله صلى المعتزلة أو أمر مش عارف دخل لي ما السبب حاجة غريبة طبعا فانتبه فعرف إيش هم صاحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله إن قدر علي ربي ل ي ع ذ ب ن ي ع ذ ا ب ا ما ع ذ ب ه ُ أحدا فذكر هذه الجملة ا ل و فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء أو ذكر بحرف فاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها. يبقى الفاء دي فايل إيه؟ السببية. إذا السبب ليه؟ شوف ف ا ه م ا العلماء ب ح ث ك وأقول لك ليه؟ اللغة أمر ضروري. العلماء اللي كانوا يكلمون ت ذ ل ك الفرق بينه وبين علماء زم ل ن و ا ق ي العلماء لواقي كانوا يعني بتيمية ر ح م ه الله أخرج وراء سبوي ه عدة أخطاء في ال... في كتاب الناح. كانوا أكابر في كل باب مشكلتنا الآن إحنا ممكن نتعلم في باب و أ ه م الباب الآخر تماماً عاجل حكاية ونبذ د بقى أفهم ففتح فأخذ الخلل ا ل ك ب ي ر في ف ه م ه خد بالك فانظر فعلوم الآلة ضرورية جداً عشان ما تأيه فانتبه وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك فلو كان مقرباً ق د ر ة الله عليه إذا فعل ذلك قدرته عليه إذا لم يفعل كل كلام شخص ل ي م لم ي ك ن في ذلك فائدة ل ه صح؟ خلاص عليه الفائدة من هذا. إذا كان إذا فعل أو لم يفعل فهو مقرب القدرة، ك ل م ن ب ي ه تابي معي. نشجع معه. ولأن التقدير عليه والتطبيق م و ا ف ق ا ل ل ت ع ذ ي ب ووقد ه جعل تفريقا مغايرا لأن يقدر الرب قال فوالله ل ا ن قدر عليه لا يعذبني عذاب معذب واحد من العالمين فلا يكون الشرط ه والجزاء. فلا يكون الشرط هو ا ل ا ي ه لأن جملة الشرط غير جملة ليه؟ ا خد بالك ا ن ت ا ز ا ي الجزاء دائما ك د ه والمبتكونة الخبر غير جملة المبتدا ولو جات ب ق ى في تقدير يبقى فيه إيه؟ يعني ن و ع ي د ك كمان بقى في تقدير زي حديث مثلا النيات فمنهج ر ايه؟ قبل الله يرسله جراته هالعلماء يقولك ل ا ي ه ا ن معلوم ا ن ليه؟ الخبر غير المبتدا وفعل جواب الشرط غير فعل ا ي ه فق ف ف ا ح ق ا ض ل ك ا ي ه فمن كانا ت ج ر ت ه إلى الله ورسوله نية و ق ص د فيجرت إلى الله ورسوله حكم عنه وجزاءه. هم؟ نوقت الأمر ضروري ج د ا عشان ما تعرف ا المسألة حفلة جامنة. انتبه. ولأن ه ل و كان مراده ذلك، لقال: فوالله لإنجازني ا ربي أو لإن عاقبني ربي لا يعذبني عذابا كما هو الخطاب المعروف في مثل ذلك. ولأن ن ف س ماشي قدر ب م ع ن ى ض ي ق لا أصل له في ا ل ل غ هذا كلام ش خ ا س ا م ديني، ومن استشهد على ذلك بقوله وقدر في السر وقوله ومن قدر عليه رزقه فقد استشهد بما لا يشهد له فإن اللفظ كان، ب ع د ي ن ش و ف ا ن ت ماي اللي بيكلم د ه م ي ن وشوف ا ل ا م ك ا ن ي ا ت بتاعته، شوف ا ال... شوف أنت العلم، بما ق ى ن ف ع ش إن إحنا الكلام وراذول مفعش، ا ن ر ح م ه الله و ر ح م ه و ا س ا ع ة خبرك وقدر في السر. أجعل ذلك بقدر لا تزد ولا تنقص. وقوله ومن قدر عليه رزقه أي جعل رزقه قدر ما يغنيه من غير فضل أو جعل رزقه قدر ما يغنيه من غير فضل من غير زيادة يعني إذ لو ينقص الرزق عن ذلك لم يعيش. وأما قدر بمعنى قدر أي أراد تقدير الخير والشر فهو لم يقول إن قدر علي ربي ا ل ع ز ا ب بل قال إن قدر علي ربي والتقدير يتناول النوعين فلا يصح أن يقال لإن قض الله ع ل ي لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفع وما يضره ولأنه لو كان المراد التقدير أو التضييق لم يكن ما فعله م ا ن ع ا من ذلك في ظنه ودلائل فساد هذا التحريف كثيرة ليس هذا م و ض ع ب ص ل ه ا كمان يعني يعني في ل ت في ت ح ر ي ف قلده كمان ايه أكثر منها فغاية ما في هذا أنه كان رجلا مش لم يكن عالما بجميع ما صحق الله من الصفات وبتفصيل أنه القادر صفة القدرة ممكن يكفر م ا ي ن في الأول وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون أي كافرا مش جماع ووأكثر من ن ق له رحمه الله في الحديث يعني ابن ا ل ق ي م له لقب ابن العز ا ل ح ن ف ي في نفس الكلام وأبو محمد النحاز نفس اللي ال الكلام. أتصلوا بعد كن كمل. صلوا بعد كن ما شاء ا ل الحمد لله و صل الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله وشيخ ا ي د ن ا يحيى يعني. وكثير من الناس. قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم يندرس يعني اه يعني تخف على الناس واجونا من ن دراس الثوب ن دراس الثوب ايه اه اختفاء معلمه خ د ت بالك ن درس الثو أو درس الثوب خ ف ي ت معلمه و ايه خ ت ك ذ منا حديث مشهور حديث فيه حديث ك د ب ص شغل ا ل ب ا ن اه يدرس الإسلام كما يدرس وش ي الثوب الحديث ح ي ف هذا صلب نزوفر عن عن حزيف، ويقول رحمه الله وكثير من الناس قد ينشؤ في الأمكنة والأزمنة تابع الكلام يعني الكلام ده هو ده واقع كثير من أماكن و بكل بلاد الإسلام إن إلا كان د ب ل د ل سعودية ماشي، وكثير من الناس قد ي ن ش ا في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات. حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به ر س و ل ه من الكتاب والحكمة فلا ا ش ي يعلم كثيرا مما يبعث الله به ر س و ل ه ولا يكون هناك من يبلغ ذلك و م ث ل هذا لا يكفر و م ث ل هذا لا يكفر ولهذا اتفق الأئمة ا ك ل ا م شيخ الإسلام ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشى ببادية بعيد عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العادب الإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء ب ه الرسول. ماشي ده م ك م ل الفتاوى في جزء ا ل ح د ا ش ر 407. ماشي يا جماعة. وبيعلق برضو على هذا الحديث تعليق ثاني. ش بس عايزين نختصر؟ يقول ابن القيم رحمه الله. ومن هذا رحمته سبحانه وتعالى بالذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ماشي ويذروه في البر والبحر زعما منه بأنه يفوت الله سبحانه وتعالى فهذا قد شك في المعاد والقدرة يعني مش بس ك د ه في المعاد وليه والقدرة خد تمالك ت س م ع أنت ما يقولك ل إيه لا دي في أحد القضى تويت ب ضابط ما هو الضابط في أن هناك أحد للقدرة لا يكف لا يكفب بجاليها و أ ح د ا يكفب جيد ضابط ثم من قال هذا من كلام العلم هذا كلام العلم واضح و ض ح ع الشمس في ر ب ع ة ا ل ن ا ر ماشي في المعاد ي والقدرة ولم يعمل خ ي ر ا قد ومع هذا فقال له ما حملك على م ا ص ن ا ت قال خشيت وأنت تعلم فما تل تلاف... أن رحمه الله أن رحمه الله هذه الأرواح م 6 ت س ع ة و ي ن ويقول ب و محمد ب ن حزم رحمه الله ط ب ع ا ويقول ابن ا ب ل عز الحنفي شارح الطحويه في شرح الحديث كما غفر للذي قال إذا م ت فسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله لخشيته وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. هذ الكلام العلماء و ل ا ئ م ل الأكبر متابع متابع واضح. ه ل ا ل أ ل م ة تدرسون ت ع ل م و ن العقيدة صح؟ إيش اللقب متعلم منهم أخبرك من كتبهم ويقول ا ل م ا م محمد بن ح ز م رحمه الله فهذا إنسان جاهل إلى أن مات أن الله يقدر على جمع رماده بالجهل إلى إيه إلى مات ما الكلام ده ل امتى حين أ خ ب ل ك إيه ورود الموت عليه حينما حسم بدونه يا جل خلاص آخر ال إلى أن مات أن الله يقدر على جمع رماده وإحيائه وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله لإقرار خوفه وجهله وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن م و ا ض ع ه كلام ابن حزم أن معنى ل ي ن ق د ر الله عليه إنما هو لينضيق الله عليه كما قالت عالى وأما إذا م بتلاه فقدر عليه رزقه قال أبو محمد لطريقة ابن حزم ب ل ك ر ق قال أبو محمد و هذا تأويل باطل لا يمكن لأنه كان يكون معنا ه حين ئ ذ ل ا ن ض ي ق الله ع ل ي لا يضيقن علي و أ ي ض ا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنا ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى في الفصل برضو في المنهار الجزء الثالث ميتين اثنين وخمسين. طيب، أنا ع ت ق د العمر بين والحديث واضح وكلام العلماء ا و ض ح من الشمس في ربيع ا حتى ا ل ن ا ر فيه. ط ب ع ا ا ل ا خ و ة ا ن شاء الله هيفر ق ا و يسمعها د عمل فيه زي امتحان في يوم تسائل المسائل. ماشيين ن ق و ل ك ل ا م و تسمعه. لا، دل ن ا ي ك كل واحد ق ا ع د يبقى حافظ ع ل الكلام ونفس المسألة والتفاصيل بتاعه ا والصوصة العلم وبعد كده رد الشباب ح ي ث المسألة إيه؟ ما حس ربنا إيه؟ يعني ي د ي على يدي. وتبين الحق ل ل ا ل ب و م س ا ل ة خلاص معلومة ك د ه ا ي ه خ د ت ب ا ل ك علما ا ي ه يعني ض ر و ر ي ل لجميع بإذن الله تبارك وتعالى الحديث الثاني طبعا روى مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت ألا وحدثكم عني وعرض ل ى ا ل ل وسلم قلنا بلا قلنا بلا ا ل م ه م طبعا الحديث اقرأه ولا نختصر عشان ن و ج ز نجيب الشيء ماشي الحديث ط ب ع ا ا ل س ي د ة ع ش ا ك م ا تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ا ب س ُ م خرج فخرجت وراءه فكان النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل ليطلب منه ا ن إيه أني س ت غ ف ر عين أصحاب ا ل ب ق ي ر فخرج استغفر فرأته فلما رجع رجعت أصل أ ص ع هرول هرول فطبعاً ي ه دخل التنام ماشي ف ط ب ع ا ا ي ه ب ت ن ه ج ل ا ن ذا إيه, إيه أسر السرعة فالنبي م ل ا ي ه ط ب ع ا الوضع مش طبيعي مالك يعيش ا ا و حشر ا ب ي ع ا ن ا ي ه عمل ا ي ه خات بالك في حركة الجسم و ا ل ب ط ن ع ما ل ارتفع و ي ن ز ل من سرعة الين، ف ط ب ع ا قالت قلت لا شيء، قال لا تخبريني ايه ا و لا ي خ ب ر ن ي اللطيف ا ل خ ب ي ث ي تقولي يا رب لا ي خ ب ر ن ي عن العملة مش ايه؟ خدت بلك ا ا ن ت زين فيشمون. فقال قلت رسول الله ا أنت هم المهم ف ا خ ب ر ت ه المهم ط ب ع ا ايه بعد ك د ه ا ن ه ا قالت م هم ا ي ب ت و ا الناس ي ع ل م ه الله نعم وفي رواية زيات د ا ل ن س ا ئ ي قالت ما ه م مرت ق ا ل نعم. قالت ما ما أكلتو الناس خ ت ّ يعلمهم الله قال نعم والزيادة صحيحة والزيادة إيه صحيحة فيأكل ه إيه ش ك ت في العلم وخبرك ا ن ت ا ز ا ي و ا ل ن بيصلّم ى الله عليه وسلم أجابه ب ا ي ه بنعم طيب يقول شيخ ا ل ا س ل ا م عشان ا ن ت فهمين الحديث ن ي ج على كلام العلماء يقول شيخ ا ل ا س ل ا م في هذا الحديث ابن تيمية رحمه الله فهذه عائشة ا م المؤمنين س ا ل ت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لازلت الساق الموجودة في النساء. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك. لم تكن تعلم إيه ذلك. ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء. يكتمهم الناس كافرة كش كافرة وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام ا ل ح ج ة من أصول الإيمان وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء هذا معناه كانت من من يستحق اللوم على الذم ولهذا لهذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتخافين أن يحيف الله ع ل ي ك و رسول وهذا الأصل م ب ص و ط في غير هذا الموضوع، فقد ت ب ي ن ل الكلام م ل الشيخ الإسلام، فقد ت ب ي ن ا أن هذا القول ك ف ر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يفر تارقها. مجموع الفتاوى جزء 11، 411. الكلام ك د ه في نفس. ها؟ كلام ك د ه فيه. في بعد ك د ا هو. ق و ل ل ي ه ذ ا اللي ن ك ا ر علم الله بمرق أ ع ا ل ه أو خ ب ا ل ك علم الله بكل شيء كان يقرأ قرآء زي كل هذا ي ه ك و ر ولكن إيه صاحبه ا ن قال هذاك ا ي ف ر ح ت ى تقام عليه الحج حتى تقام عليه الحج م ا ش ي يا ج م ا ع ا بعد كذا ثلاثة عن حديث ث ا ل ث عن عبد الله ابن أبي أوفه طبعا ه ن د ا ي ه يقول لك لا دلوقتي م ن ظ م قالت نعم ماشي ل ك و ن ا بقوله شو ي لا له شيخ خلاق محمد ماشي ما يبي ق ر ا ويدقرا ء وده حديث ودي زياده صحيحة لما ا ح ن ا كل ما زياد الصيحة ح في الروايات خ ا ت ب ا ل كالموجودة إيه ه ن ب ط ل ه ا من ا ا خ د ش ب ي ه ا تبدي مشكلة كبيرة جدا ا ح ن ا نضيع أشياء كثيرة جدا من تضرب العلم وهذا كله إسلام النصوص ها لاسلام ت س ل ل ن ص و ص كيف هذا كل ما صح عن ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم لازم العمل به لازم العمل به يجمع بين هذه الروايات يجمع بين هذه ا ل م ينزر في المعنى وأنتم تعلمون أن من الأصول ا ل م ن ه ج ي ة لآل السنة والجماعة مع من ا ل م ا ل م ن ج ه ج الجمع بين النصوص. انتبه لهذا. وما لهم آل السنة والجماعة كانوا و س ط ً ا بين الفرق الضال لماذا؟ ها؟ ما السبب؟ إنه كانوا و س ط ً ا على الجادة وعلى الصلاة المستقيم بينالغلوا و ا ل ت ف ر ي ما السبب؟ أنهم جمعوا بين النصوص. جمع بين نصوص الوعد والوعيد، فكان و ا س ط ا ً في مسائل الإيمان بين ا ل خ و ا ر ج والمرجئة. ماشي؟ بن هولوا. جمعوا في نصوص القدر، فكان و ا س ط ا ً بين القدرية والجبرية. جمعوا في نخبلك ن ب ل ك نصوص في فض فضائل الصحابة، كان و ا س ط ا ً بين ا ل ب ل ك ي ه الروافد و ا ل خ و ا ر ج اللي كفر الصحابة واللي خبلك ا ا هكذا. وجمعوا بين النصوص في الإثبات وفي الصفات رب العالمين نصوص الإثبات والنف فكانوا و س ط ا بين المعطلة وبين المشبه وهكذا وهكذا فأهل السنة والجماعة من م ع ا ل م منهجهم ومن سماتهم من المنهجية التي لا خلاف فيها أنهم يجمعون بين النصوص جمع بين النصوص لا يخص بطرف و ي د ع آخر ويبدأ بعد ك د ه يحمل العام على الخاص و ا ل م ق ب ل ك والمتشابه على ا ل م ح ك م ماشي والعام على الخاء والمطلق على المقام ومن سما يخرج ببراد الله تبارك وتعال ى الذي أراده من عباده الذي أراده من عباده و ب هذا سعيد ا و ب هذا س ا ع ي ج على الله ي ا ك م منهم ماشي عن عبد الله بن أبي أ و ف ى قال لما ق د م مع... معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام ف و ا ف ق ت ه م يسجدون لأساقفتيهم وبطارقتيهم فوددت في نفسي أن ن ف ع ل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل ف إ ن ي لو كنت آ م ر ا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي ن ف س محمد ا ل أ خ ر الحديث قال الشوكاني رحمه الله بعضاً ذكر حديث ابن أبي أوفة حديث حديث ابن أبي أوفة وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث دليل على لكلم ا شوكاني على أن من سجد ج ا ه ل ا لغير الله لم يكفر لم يكفر ما ش ا جماعة طيب اللي خبرك في رواية أخرى كذبوا على ا أ ن ب ي ا ئ ه م م ذ كذبوا على الأنبياءهم و ب ت ق ط ع إن كانوا بفعلوا البطرقاتين هذا كانش تحية لما كان عباده لأن كان سجود التحية موجود في في ش ر ا ر ع السابقين، أ ت ب ا ل ك م و ا ع ز ا ى وهذا كلام الإمام الشوكاني وفهمه في في الحديث، ولذلك أنا المشهور سمع يقول، ولما رجع معاذ من ا ل ش ه س ج الذي صلّى، فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيت ش المشهور س ق ر ت ط ي م و ي س ق و ل ط ا ذلك عن أ ب ي ا ء إيم، فقال كذبوا على عليهم، كذبوا عليهم إذا كان السجود ا ل م ب يقول السجود إيه عباد، لما كان سجود التحية بكذبوا؟ لا لأن هذا كان موجودا. كان ا ي ه موجودة وطبعا تنفعني كده معاه عارفين م ع ا ذ ا ي ه ها؟ أقول لك ب ق ى اللي يمسك في الراجل العام الجاهل ا ي ه في زمان د ر ا س العلوم النبوة ولم يجد من يعلمه من يبلغه فوقع في شرك ا و في كفر جهلة ا و غ ا ل ب ه م حينما وين ل ه بفضل الله يرجع خد فلك عن ها ت و ا هذا م ع ا ذ ب مجابل ا م ا م علماء ا م د محمد وأعلم بالحلال والحرام يعشر ا م ا م ه م ب ا ي ه رتوه قيل خطوة قيل مير ا ل ى آخره رضي الله تعالى ع ل م وهذا ع ا ئ ش رضي الله ت ع ل وهاولا الحواريون. و ا ن ظ ر ا إلى رحمة الله بيه لماذا نريد أن نحتج وأن ن ض ع حد ل س ع طرحمة الله هذا. سبحان ربي. سبحان الله. ن ش ي وأما طبعا آخر كلام طبعا هي كلام الشيخ الإسلام. بعد ك د ه عندنا حديث أبي واقد الليفي حديث أبي واقد الليفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرات للمشركين يقال لها ذات أ ن و ا ط يعلقون عليها أسلحتهم فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أ ن و ا ط كما لهم ذات أ ن و ا ط فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إ ل ه كما لهم آلهة والذي نفس بيده لا تركبنا سنة من كان قبلكم سنة من كان قبلكم يقول الإمام الشوكاني رحمه الله كلميه يعني يقول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله يبنون حد جديد. طيب ا ح ن ا يا جماعة الحديث فيه ا ك ث ر من يعني أ و ل ا ده في حرب وانكر النبي فمن الفوائد فيه ا ن أن, ان الدعوة ا ل ى التوحيد و ا ن ك ا ر الشرك لا ي ن ق ط ع ا ع حتى في و ق ا ت الحمد وهذا رد على من يقول تجلسون تعلمون الناس التوحيد والعقيدة ولما قد تكلب عليها أعدوها وحدث بها كذا وكذا هذا نبي صلى هل سكت على هذا المنكر العظيم سكت لا لا ثم من قال ا ن الدعوة للتوحيد وتعليم الناس العقيدة يتعارض مع نصرة الإسلام والعمل على إقامة د ي ن الله وتحريم خدش. هذا من أعظم عوامل الناس، ع ظ م عوامله، ومن أعظم عوامل الهزيمة تفشي الشرك والمخالفات. إذا كانت معصية في و ح د جلبت ه ز ي ف فما بالك بالشرك؟ ما بالك بليه بالشرك؟ فانظر يا عباد الله. فهذا كلامه إيه؟ ع ل ق و ل ن ك ت ه ت في الدعوات إلى التوحيد والعقيدة وبيان الحق إلى ا ل خ ل يقول الشخص ا ل ل ع بالله ورحمة الله. لا من أك من أم من من كبار أمي الدعوة شق عم الأقرب الحناظر. يقول فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك ح س ن ا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم. وطبعاً ا د ا ر ي في ن فيرد عليه ى على من يقول ماذا أ ي ض ا ه ا تكرار مستهزيل حواجز ردة له اللي يقولك ل إن اللي يقوله لا الله في زماننا غير في زمانهم لا ي ث ب ت ل ه عقد الإسلام لأنه م كانوا يعلمون معناها والناس ف ي زماننا علمونه ده كلام مردود م ل حواجز تكررت إيه خاتم ذا كلامه إيه مردود ثم النبي صل الله عليه وسلم العرب والعجم وكان يثبت عقد الإسلام ل ه ؤ ل ا ء و هؤلاء بمجرد نطق إيه الشهادتين كما بين ا ل ع ل م ا م و ض ن م ا ش ي فإذا كان بعض الصحابة ظن ذلك حسنة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك فقول بني إسرائيل ا جعل لنا إلها فكيف بغيرهم ذ ك ل ا م سلمان عبد الله ع ب الرحمن عبد الله ا في كتاب تيسير عز الحميم فكيف بغيرهم مع غلبة الجاه وبعد العه بآثار النبوة شو ما نقول ا ك ل م ملهم شويه س أ ب د ا نلقي عليهم أقول ي ه دل د ي فاهم العلماء اللي ل ى دل إيه إن غيرهم أ و ل ى هذا كلامه و هذا وفاة ش ي خ سليمان رحمه الله طبعا ع ر ف في ش ي خ سليمان ده ها حد يقول لي ده ب قصة موته ا ي و ا ب ر ابن ه ي م محمد علي من ا خ ر ا ل د ر ع ي ة ف ا ت و ا ب ا ل ش ي خ سليمان وحاولوا وكان أمره م ع ن ه ا وقبلك ا ي ه وراح و ا يسمعونه بعض ا م قتلوه نص ا ل أ ض و ا نزلهم نزل ا ل ش ه د ا ء وفيها أن ا لاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء مثل الكلام موصولا للشخص ي لينه، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم ا شيء أو طلبتهم كطلب إيه ها كطلبة بنية وكطلبة كطلبة بنى صري ل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواع نفس ا ل ط ل ب وبعد ناس ولا كيتهم يعني ينقل كلام شيخ صاحب ا ل أ ا ن ه م إيه ط ل ب ولم ا و يفعل و ا ماشي؟ ط ي ب ن ق و ل لهم ح ي ن م ا ن ق و ل له ط ي ب أرى ط ل ب و الكفر ا أليس كفرة؟ كف ر و ط ل ب و الشرك ا أليس ش ر ك ا كف ر ماشي؟ ذ ا فالمشرك وإنما س م ى وإن س م ى شركه م ا سماه ك م ا يسمد عالا واتو الذب حلاه والنذ ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشر ك وإن سماه م ا سماه ق س على هذا و ق س عليه ى هذه على تغيير ليه؟ الأسماء لا يغير من الحقائق شيئا. تبي ل ا العبرة بليه بالحقائق ولاه والمعاني لا بالألفاظ ولاه والمباني. من ع ب ر ب ا ل ي بالحقائق. وفيها أن من عبدا ماشي و ل لا لأن من ع ب د فهو إله. وفيها أن من عبده فهو إله لأن بني إسرائيل والذين صلوا صلّم لم يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق. رد على لك إيه؟ نعملهم و ا بخلقوش ي ورزقوش ي نعم ولكن ا ي ه مش بقبلك يعني ليس العشرين م ك و ن م ح ص و ل ا في ما تعتقد في هذا الاعتقاد لا أنت حتى هالجالي م كانوا يعتقدون في أصله الثاني مين هذا لي ه الاعتقاد مش و ا ن م ا ا ر ا د و ا البركة والعقوف عندها فكان ذلك ا ت خ ا ذ ا لو ندم عليهم ع الله تعالى وفيها ا ن معنى ا ل ا ل ه هو المعبد و و ا ن من ا ر ا د ا ن يفعل الشرك جاهلاً ثبت من أراد أن يفعل الشرك جاهلا فنوه عن ذلك فانتهى لا يكف وان لا إلى ه لو ت ن في هذا الفعل م ع د و ق ة و خ ف ا ي ه على أولئك الصحابة شوفوا م ع د و ق ة وخفية على أولئك إيه الصحات سير عز الحميد بيرباع ثمانين ا ئ ة م س ة و ث م ا ن ي طبعا أعتقد اللي د ل ا ل ه ح س كرادي فيها غنية و ك ف ا ي ة طيب بعد ذلك ا ل د ل ي ل الإجماع الإمام ابن حزم رحمه الله نقل الإجماع على بدل شيء من القرآن جاهلاً لا يكفر ما شو ا ل ن ه ذ ا ز والحكم الجاري في الديانة أصولاً وفروعاً يقول ابن حزم رحمه الله وبرهان ضروري لا خلاف فيه وهو أن الأمة مجمعة كلها خلا أ كل مجمعة كلها بلا خلاف من أن بلا خلاف من أحد منهم وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدا وهو يدري أنها في المصاحذ خلاف ذلك أو أسقط كلمة عمدا كذالك أو زاد فيه كلمة عامدا و ف إ ن ه كافر بجمع لمة كلها ثم إن المرء يخطئ في التلاوة فيزيد كلمة وينقص أخرى ويبدل كلامه جاهلا ماشي مقدرا أنه مصيب ي ا ل ع كذا وتراجع يمكن صير ويكمل في ذلك تراجع ص ر يحصل ل ذ م البعض ويناظرو قبل أن يتمالأ ا ر ح ق لا عم تحدنون ا ل م ص ح ح يفتحه ولا كن بذلك عند أحد من الأمة ك ا ف ر ة ولا ف ا س ق ة ولا آثما فإذا وقف على المصاح أو أخبر بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره فإن تماد على خطئه فو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة وهذا هو الحكم الجاري في جميع الديانة. في جميعه الديان يعني إن الجاهل لا يقف. طيب هناش تصور ش ب ه تصور ش ب ه بعض يقول ط ب ع ا ما دمتم تعذرونه بليه؟ بالجهل. إيه؟ الفصل 3 على م ئ ت ي ل ا م س ي ن فصل في ا ل م ي و ن ن ح ف ث ل ا على 253 ا ل ب ع ض ي ق و ل م ث ل ا وده كان بيحصل ف ع ل ا ما دمتم ت ع ذ ر و ن ب ا ل ج ه ل ولا تكثرون من أتى ك ف ر ً ا من المسلمين حتى ق ي م الحجع. فلماذا لا تعذرون اليهود والنصارى أيضاً؟ لنسمع. لا ت ع ذ و ن اليهود والنصارى أيضاً. وطبعاً هذا كلام باطل. لا إلزام فيه. ف ذ ا أنت تزيل. لأنه إلزام بما لا يلزم. لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وليس لنا أن نجمع بين ما فرق الشر، ولا أن نفرق بين ما جمع الشر. فمضار العذر إثباتا ونفيا على نصوص الكتاب والسنة لا على الأواي والأراء يقول علمت ابن حزم رحمه الله رد في الرد على المخالفين وقال قائلهم أيضا فإن عذرت م للمجتهدين إذا أخطأوا فعذروا ل ا ل ن ص ر المجوس وسائر الملل فإنهم أيضا مجتهدون قاصدون الخير فجوابنا وبالله, وبالله التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بأرائنا ولا كفرنا من كفرنا ب ب ن ن ا وهوانا وهذه خطة لم يؤتيها الله أحدا دونه ولا ب ك ي ه يدخل الجنة والنار ولا ل أ ح بل الله تعالى ولا يدخل الجنة والنار أحدا بل الله تعالى يدخلها منشاء فنحن لا ن س م ي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى و و ل خ ب ك أي كل ذلك على سر رسوله صلى الله لا ي خ ت ل ف اثنان من أهل الأرض ولا نقول من المسلمين بل من كل ملة في أن رضى الله قاطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام الذي تبرأ أهلهم كل تبرأ أو تبرأ ه ل ه م من كل ملة حاشة التي أ ت ه م بها فقط فوقفنا عند ذلك ولا ي خ ت ل ف عن م س أ ل ة من الأحكام المقطوعة في الشر أن كل من على غير هذه الملة أنه ليس به بمسلم الوكيل. دي حكم قطعية ن ا ح ا و ك من ف ش م ت غ ي ولا حد دي خ ا لك ا ن و ا ء الإسلام من شاهد لأنه من بيصلن بلي ا ل س ا ن ي له محمد ب ع د ب سدي ما دون ذلك ف أ ن خ ا ت ا لك أنت زاي فهو ليس بموصل ب ا ل ك فش فقط وقفنا عند ذلك يعني إذن حكمنا لهذا كما أمرنا الله وده كما ي ر ولا ي خ ت ل ف أيضا إثنان في أنه صلى قنا بسم الإيمان على كل من اتبعه وصدق بكل ما جاء به وتبرأ من كل دين سوى ذ ا ك فوقفنا أيضا عند ذلك ولا مزيد فمن جاء نصر في إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام لا أخرجناه منه سواء أجمع أجمع على خروجه منه أو أجمع على خروجه منه أو لا ي ق ل ك أجمع على خروجه منه أو لا يجمع وكذلك من أجمع من أهل الإسلام على خروج عن الإسلام فواجب اتباع نجمع في ذلك وأما ما لا نص في خروج عن الإسلام بعد حصول إسلامه ل ولا إجماع في خروج أيضا فلا يجوز إخراج عم ا قد صح يقينا إيه و صح يقينا عقد الإسلام لا خ د م لك بل ا ص ح لك أن تزيل لهذا ل ي ق ي م به بالشكل ما كلامنا فهو الكلامنا ما ش معه وقد نص الله تعالى فقال إلي ومن ابتغى رسم فلن يقرنوا في ا ل خ ر ة الخاسرين ويردون في الآخرة إيه ا ي ا ت القاطعة بكفر كل من لم يشهد لله بالوحدانية ولا النبي بالرسالة صلى الله عليه وسلم وصح الإجماع أي وهذه مسألة قطعية ماشي إسبوع باء وصح ماشي بالنص أن كل من استهزى أن كل من استهزى بالله تعالى أو من حيث ما لف استثناء كذلك ا ل ا س ن ا ك ذ ا ل ر ي الساب سب لله ورسوله أو خ ل ب ر ك ن ت الزاي أو الاستزاز ب ل رسول أو ب ي ا ت ه بالقرآن. دل و ر د ب ه ا ء ماشي إني ما نساز هذا خ ت ب ل ك أنت ا ز ا ي ق و ل أكثر العلماء أ ن ه ي غ ف ر ا ل ع ف ر في هذه المساء. مزياد الساب أو ا ل ا س ت ز ا ء سب لله ورسوله أو ا ل ا س ت ز ا ء ماشي يا معاة إلى آخره الكلام. طيب وطبعاً ض ا ف إلى هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم ها جعل الحجة في في في في في لدن صلب ماذا ها بمجرد السماع ما من أحد من هذه الأمة يهودينا ونصر يسمع و ا ب ه ثم لا يؤمن ب ه إلا إيه أما في من ع ق د ل و عقد الإسلام إذا أتى كفرة فالأدلة على أنه لا ي كفر حتى يبين الحق له والبيان معناه إزالة الشبات واللبس إزالة الشبات وإيه واللبس طيب العذر بالجاهل على إطلاقي يعني معناه إن إحنا بنقول إنه م ع ذ و ر يبقى عاري حتى ع ن الإف ونحن كذا ب ن ع و ل الجاهل لا هناك إحنا نكلم في الجوون الجاهل م ا ن ع من الكفر من اللي من الكفر ما ش ا جماعة كلام في هذا في كونه ا ع ل م بأن العذر ب ا ل ج ا ل ليس عرفا ن و ل ا بد من نوع م ؤ ا خ ذ ة إذا كان هناك تقصير كما عذر عمر الحبشية التي زنت مع عدم علمها ب ع ر م ة الزنا لأنها فرضت في التعليم وكذلك عذر الصحابة ماشي الذين ا س ت ح ل و ا شرب الخمر العدم تقصيم في معرفة الحلال والحرام ماشي ا ل ى آ خ ر ال الكلام ونقل العلماء ف ش ت ن ب ي ا ح ن ا بقولك ا ه لازم تعلم والناس ك ت ا ي ت س ع و ا ب ل غ ا ل ح ق ا ل ى ا ل خ ل ق ولا يكون ع ا ر ي ا عن بعضه عن بعض الإث عن بعض الإث لكن كلامنا عن ا ي ه هه عن تكفيري عن ضوابط التكفير د ش ي ء وده وده شيء م ا ش ا يا ج م ا ع ه هذا شيء وهذا شيء وآخر ولذلك ا ن ا ح ن ا م ن ق و ل مسألة العوض يعني معناه ا ا ي ه معناه ا لابد أن نبذل كل ما في وسعنا لإ لإقامة ا ل ح ج على ا ل أ ي ه على الخال وبيان الحق لهم وبيان الحق لهم وإزالة ا ل ن ب س ودعوة الناس ا ل ى دين الله تبارك وتعالى مشجع ا ا يا مع قريب بعد كده عندنا كلام ط ب ع ا طويل اليوم الخطابي وفي ت ف ر ي ق بين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة لدى الناس و ب ي ن ما ليس معلوماً الدين بالايه بالضرورة طيب ما حد المعلوم من الدين بالضرورة ايه هو هو ما انتشر علمه واستوى فيه لايه العام الخاص العام و الخاص ب ا ت معلومة لجميع لايه لجميع الناس ناس المعلومة الدين بالايه بالضرورة. هذا إذا أنكره منكر، فإنه ي ك ف ر لكونه معلوما من الدين بلاه ا بالضرورة. ماشي. كمن ا ينكر فر؟ ماشي. يبقى خلاص لا ي ك ف ر لأن مدار المسألة على ماذا؟ على كونها معلومة من الدين بالضرورة. على قول. زي زي فرضية الصلاة، فرضية الصلاة، وزي حرمة الزنا. مثلا. خدت بلك أنت زي في في بلادنا، في ه وهكذا. لكن لو تصور أن هناك من يجهل. لكوني بعيد جدا يعيش في بادية بعيدة أو في بلاد ك ف ر حد سعد بيسلمكون ا هذا ف م ث ل هذا لا ي كفر حتى تقام علينا إيه الحج لأن م ص ا ر الأمر على علمه به بهذا ما شيخ مع واضح آه بي... صح صح ب ي ح ص وشوفنا كده و ف ي ن ي ساق فترة طويلة في ع ق و ل ن فكرش إنه إ مطلوب ا ب تصله هذا ع ر ض علينا وسمعناه هذه لا تقفل الجاهل ل م ي صلى إيه العلم ب ه ا وللله ك ي خ ا ل يسمع عند دراس علوم ل ه ا ل ن ب و ت باب ابن حزم و ق ر ا ت ه باب ل ه الباب ده ا ق ر ع و ه باب من يكفر ومن لا يكفر في الفصل قال يا لا بشد من هذا أكثر من هذا يعني أمور تدخله وقال يعظم ما دام لم ي ب ل غ ا ل ه لم ي ب ل غ و الحق فيها ما ش ا م الله معه لا يا مهندم سألة في ناس بعيدة و ا ك ث ر من هذا ا ك ث ر من هذا حقيقة سمعت من الشيخ شعبان درويش وهو ثقة عندي وعنده غير ر ب ن ا يحفظه ناقل ا ن ه كان في محاضرتك ذا الشيخ عبد ا ل ر ح م عبد ا ل ر ح م ا ل ط ح ا ن والشيخ عبدالله المطلوب من السعودية في بوادي عالية في السعودية جدا جبال ه ف ي السعودية قال بعد المحاضرة ج ا ء رجل ب د و ي وقال له ا ن ا ما فهمتش ك د ه ما فهمتش ك د ه ا ن الشيطان ربنا أو الرسول قال فخر الشخ ي عبد الرحيم مغشيا عليه من بعد ذ ل ك خر م غ م ى عليه من ه و ل إيه ما يسمع من أول ما يسمع فيعني في خذ فلك يعني عشان تصور ا ممكن فيه. يباكم معينة في ل ا س م يا بكم م ع ي ن ة في ج ا ل مضبوه هذا هذا ق ي ق ة يعني كنا نتكلم في المعلوم اللي هو صار ا ي ه معلومة اللي جا ف ي ه عشان بس نتكلم واضح م ن ه ا س ر ع ماشي يا جماعة ا ح ن ا جبنا طبعا بايه ق ى ا ن ي س ت س ن ى من ا س ب والله سب الرسول ا و ك ت ا ب إيه تبى لي ل خلينا نقول نقول عشان القرآن نزل بسال قل أبي الله و آ ي ا ت ه و ر س و ل ي كنتم ت س ت ز ؤ و ن لا ت ع ت ذ ر و ا ق د كفرتم بعد إيمانكم وهذا ما قاله ش ي خ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم ا ل م س ل و ل وخير ما ش ا جماعة طيب آه إلا زي ب و لك أنا إلا سب بالله أو الرسول أو الاستهزاء خطر لك بالدين عشان النص ورد أي نص نص ورد برد ا ل ن ا عليه أخبرلكي شيخ الإسلام قال لا يستبع عند الجمهور ولا عذر ه لو في ذلك عند الجمهور قال عند الجمهور فما أدري أحد نأخذ ا ماشي يا جماعة ماشي أنت ب ي باء معنى قامت الحجة إيه معنى قامت الحجة في لبس في ا ل ف ا ت د ه كل جماعة في حاجة فيها لبس ا ي ه لا يعني بعدين خلص بس لكيذا و ن ر د ك ع ل ى ك ل ش ب ا د ي ك تبل ك ل عندك بشار الله ما ش ا جماعة معنى ق ا م ت عن حجة نجي على المخالف الذي أ ت ى كفرا أو شركا أن يبين له الحق بيانا تزول معه جميع ا ل ش ب ا ت تزول معهم ج ي عليه ماشي لابد أن نقول هذا ا ل م ع معضل... ذ ّ ا ل ب ي ا ن معذّر ب د ل ي الكتاب والسنة ماشي يا جماعة لأن حجة الله عليه ى على عباده وفيها جماعة الخير و ب ع د ا ن قطع ا ل م ع ا ذ ي ر قال ابن حزم رحمه الله في وصف قيام الحجة أن تبلغوا فلا يكون عنده شيء يقاومه ا يعني إ ن قطع ما خلاص إيه خلاص ظ ه ر ل ه ا ل ح ق ب ح ي ث ما ع ن دش على شيء إيه يقاومه ويا شيخ السام يقول حتى تقوم عليه ا ل ح ج ة التي ك ف ر ا ر ك ه ا ممن يعرف ع ق مصري من سلطان أو أمير مطاع أو أمير ي ه مطاع إلى آخر ي ه كلام ه ل العلم في في هذا يعني فالمقصود إذا من إقامة ا ل ع ج ا ى المعين بيانها له بيان ا ت ز و ل معه الشبه فلا يبقى معه ما يقاوم به اللهم إ ل ا إذا جاد لا ع ن ا د ا و ك ب ر ا فليس المقصود من إقامة ا ل ع ج ا إذن أن يفهم ه ا ف ه م من يقتضي الهدى ا والانتفاع انتبه لهذا لأن بعض الناس ا ي ه هأوجبك لك كلامه وأطيل لك ا ي ه ت ف ص ي ر المسألة ل ل ا س ت ج ا ب ة ل ل ح ق فهذا لا يشترط في ق ا م ط الحجة الباتة لأن ا ل ن ت ي ق ب ا ي ه والالهام ل ا ي م ل و ه ق ل ا الرب العلام ولا ذ ا قال سألنا د من ن ك ل ا ت ه د ي من ا ح ب ا ب م مش إنما المقصود ب ا م ط الحجة إيه؟ هداية ه الدلالة والبيان ه د ا ي الدلالة ا ي ه ا ن ه بين لاو الحق ا م ا إنه الاستجابة ن ب د ل ل ه تبارك وتعالى ماشي إنما المقصود بقامة ا ل ح ج ة هو المعروف بهذا د ل ا ل و البيان وهذا ما عناه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في قوله ومن المعلوم أن قيام الحججتي ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم يابي يا باد بل إذا بلغوا كلام الله ورسوله وخلا من شيء ي ع ذ ر ب ه فو كاف ك م ا كان الكفار كل كما كان الكفار كلهم ت ق و أ عليهم الحجة بالقرآن ومع ق ر ج ا على القلوب أكنت ا ي ه يفقهه يا ش ي يعني ننتفع به إن شر الدار النشون ل ز ي ن ا لا قرون شيخ الدكتور العزيز عبد اللطيف وليه في ك ت ا ب الناقص و معلقا على هذا ومقصود الشيخ الإمام من فهم ا ل ح ج ج ه ا هنا أي الفهم الذي يقتضي الانتفاع والتوفيق و ا ل ا ه ت ف ا ء أ ص ح ي ح س ل لك إيه ولك مجرد ما يسم فهمه مفنش مش إيه أنا ا ت ف ل ي ت على لا ق ل ت ه لا يعني كلام الشيخ ع ب د العزيز عبد اللطيف في كتاب ا ل ن و ا ق ا ل قوليّة يقول ومقصود الشيخ الإمام ن و ر ا ل م ه ا ل ن ف ه م الحجة هنا أي الفهم الذي يقتضي الانتفاع والتوفيق والهتداء ا كما مس اللو بفهمين الصديق وفهم صديق فهمين ق ر ط عليه الانتفاع والإمام ماشي وأما قيام الحجة فتقتضي ا ل إ د ر ا ك وفهم الدلالة والإرشاد يعني لازم ي ب ي ن اللو الحق ويدل عليه معس ن ق ا ل طبق له شبهه وإلا لماتحقق توفيق وانتفاع على دماد الله ب ق ى ع ا ر ف مراتي البداية ها ه ا ر ب ع ة مراتي البداية إلية إلية عام ه إلية دلالة بيان ودي اللي تقوم بالحجة ه ا إلية دلالة و ب ي ا ن بيان حق الخال ل ي يقوم بالرسل ه ا و ا ت ب ع ل ه الرسل من الدعات إلى الله أما د ا ت التوفيق والإلهام اللي يشرح الصدر لقبول الحق فهذه لا تكون إلا بيد الله و ع ز ا ك كده م ا مقول ما فيش تعارض الله عطانا يقول عنا م ي م ا ذ ا إنك لا تهدي لصرط ى ا يعني تدل على الصراط اللي بلام التوكيد وفي سورة القصص إنك لا تهدي من أ ح ب ا ب لنا فيه هل في تعارض لا اللي بلامنا ف ي ه ه د ا ت اللي التوفيق والإله واللي بلام التوكيد ه د ا ي ة الدلائل والبيان وذي المطلوب إنك تدل و ت ب ي ن ل ه ماشي وأما ثمود في هذه نوم فاستحبوا العام ع ل ى ا ل ه د ى كما قلت عنه وهم يؤكد ذلك ما س ط ر ه وهم يؤكد ذلك ا ل شقوقه ي خ و تلميزه تلميزه تمشي ل محمد الشيخ حمد بن ناصر بن م ع ر ح م ه الله حسقال ي وليس المراد بقيام ا ل ح ج ا أن يفهم ه الإنسان ا فاهم من جلي كما ي فهمه ا من هداه الله و و ف ق ه و ا ن ق ا د ر أمره فإن الكفار قد قام ب ح ع ش ر ا ل ل ه ب ع أ خ ب ر ن ه ج ع ل على قلوبه كن ا ي ن أن يفقه و ا يعني هو زي ما نفع عنه ا ل س م ا ع سماح لي ا ل ا ن ت ف ا ع ه ا سماح ل لا هو ارتفاع وهذا ليس إلا بيدي ل ل ه ت ب ا ر ك و تعال ى لكن د ل ا ل ه البيان ووضوح الحق له لابد أن يصلوا بهذه الإِصورة وخبالك والشيخ ا ب ن ا ل ق ي م بيقول. إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنت ا والأشخاص، فقد تقوم حجة على الله، حجة تظهر الكفار في ز م ا ن د و ز م ا ن وفي بقعة وناحيات أخرى، كما ن ا ت ق و م على شخص آخر، إما لعدم عقله وتميزك ي الصغير، إما لعدم فهمه، كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر لي ترجمة ترجمه لا في آخر الكلام، طيب؟ عشان ك د ه بنقول يا جماعة، ه ذ ا الكلام ي ا طلع لنا إ ي ه مما فات. والتفريق بين المعلومة الدين م ض ر و ر من غ ي ر ا ل معلومة الدين بالضرورة وف ه م الحجة بيانها ماشي إ ن الفتاوى اللي بتنقل عم علماء المملكة بعض علماء ب ع د م ا ل ع ذ ر إنما يقصدون بهم بها دار السعودية لأن العم ا والخاص والجميع يعرف إنه عاقل ل ه ش ر ر وإن خبرك كذا ا ز ي ن مسائل معلومة للجميع ماشي وما أؤكد هذا إن الشخص ي ا ل ح ل ف و ز ا ن علق على قول الدكتور ربيع المدخالي في كتاب م ن ج الأنبياء في الدعوات إلى الله ومقدم له معلق عليه ويصف مظاهر الشرك في بعض البلاد الإسلامية شغل ا ل ب ل ا والمسلمون عاكفون حوله في غاية من الخشوع القبريان والخضوع والإجلال مع اعتقاد في الأولاء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون كل طبعا ك ف ف علق الدكتور الفزنبولبا بقوله في الهامش. من يفعل ذلك لا يطلق عليه أنه مسلم إلا إذا فعله عن ج ه ولم تقم عليه الحجة. مناكلم بيفرج الله صد مية تلاتة وتسعين. آه في الهامش ولاه كلام الشيخ صالح بيقول عشان تف أنا قلت دي ليه؟ لأن الشيخ صالح بس عارف تابوا لما فيش عوز بيقصد من ليه؟ د ي ا ر س ع ل نمر معلو م وإلا فهو ا لذي قلب النصره من يفعل ذلك لا يطلق عليه أنه مسلم إلا إذا فعله عن ج ه ولم تقم عليه الحجة. ولم تقم عليه الحجة فالأمر يعني في هذا بين وواضح ختبركوا طالب في حاجة ثانية يا جماعة في المسألة في بعض ش ب ا ت المخالفين ل ا ح ت ا ج م حاضرة أخرى لكن يعني أعتقد أن حق أضحى واضح ا من كلام العلماء ف ع ل ي ك م تحفظوا زي الأدلة وكلام العلماء والتفسير لا عشان تبقى فاهمين المسألة ل ك ت ف ت ح عليك كبير ما راي في اضطراع تكوين الدعوة ل س ل ف ي ل م ج معاد و دعوية تنزل الشوارع و ت د ع و الشباب على نصق قمة ت و ت ك ل ا م حلو وكلام طيب بس عايز ا ع د ا د ل ل ا خ و ة اللي ه ي د ع و لكن ش ي ط ي بس ب ا ي ه ب ف ق ة و ف ا ء ا و كان من ضمن الحاجات اللي ا ح ن ا عارفينها أو ا ح ن ا كنا ط ب ق ن ا ه ا ا ح ي ا ن ا واتمنى ا ل ا خ و ة يطبقوها حاجة اسمها قوافل الدعوة قوافل الدعوة ي ه ا يعني ا ل ا خ و ة تنزل مكان ا و قرية ا و أو, أو حي م فيش ا ي ه الدعوة م ث ل ا ا ل ناس موعاد وفيش دعوة ويلفوا يجيبوا الناس في المسجد و ا خ ر يجلس يدرسون التوحيد ويدرسون العبادة والشر بدون تحديد وقت أو زمن كان د ا ئ م ا م برامج الدعصر فيه وإحنا ط ب ق ن ا ه قبل ذلك بس بعد ه ا ا ي ه ا م ن الدولة ق ل ا بعدنا أملا مون خاتم الملك ننزل م ث ل ا قرية من القرى ب ي ئ مجموعة ا خ و ة وننزل إيه نجيب الناس المسجد ونعد ق نشرح لهم ب ق ى في ايه؟ في العبودية و م ع ن ا ه ا والتوحيد والالتزام بالدين وآخر للإيه بعد ما الناس كلهم من المجموعات باليخ ع د و ا مع المجموعات الشباب بيجي يصطفوا بقى من اللي عايز يتزم واللي ي د ل و ه ده شيء مطلوب ب ش ي ء كويس ما فيش مانع من هذا وده من ضمن برامج كت القوافل الدعوة ولا مانع عن ينزل الاخوة بعض الأحياء أو بعض القرى التي ليست فيها دعوة يروح و ا ن ز م في فرّ م ر ا ت كل م ث ل ا شاء 15 يوم يحدد القرية ينزلوها يجمع و الناس ا يجمعهم و ي جبهم و للصلاة والأماكن ا ل فيها مسجد ما م فيش فيها صلاة ا ل منع ا نحن نلف نجيب الناس للصلاة ولا شيء طيب، شيء طيب، يا جماعة إحنا إحنا إحنا مش, مش بنصدر ا كل ا ل ل ي ع ل ي ه الناس كده و خلاص لا مينفعش، ا لازم عندك ا ن ص ا ف ا ل حاجة الصح، ما فيش منع ا منها، ا ل حاجة الغلط اللي ب ن ر د ه ا نعوزه بالله بنصدر ا كده و خلاص ا ي ه مصادرة، نعوزه بالله من هذا، فده شيء حتى ك ا ن موجود، و ي ت م ن ى ا ن ه إنه يحدث ا ن شاء الله، بس أنا عايزين ا ي ه فقه ب ق ى ا ل دعوة، يعني عشان بنلاقي كي عارف كيف يدعو وكيف في يبين هذا لل للناس. ف ا ن ش ا ء الله بإذن الله ده لا مانع الأخ تدرس مثلاً هذا و ن ط ب ي ق إن شاء الله يعني هو الحكم القراءة هو الشيخ و م ا ذ بيكر عندنا على طول بيحصل كتير ما فيش مشاكل أو ما في الناس تعود إن في قراءات أخرى بدل ما تهجورها يعني إن مرة كل فترة يعتاد الناس ودي مسائل من إيه من اتباع ل ا إن إحنا بين الحين والحين كل فترة إيه زي الأشياء اللي ورد عنها ل ن ب ي ص ل ى ا ل ي ه أكثر من صيغة فيها و كذا فالاتباع كما قلش ا ي خ الإسلام إنك أنت تفعل بعض لازلين شيء إيه أحياناً عشان يعلم الناس إيه إن دي ط ي م ة خبلك ا من الدين فلا مانع يعني والحمد لله الناس سمعت وش ي ء طيب وش حسن ا وبعدين أغلب المسجد الحمد لله كانوا ي خ و ه ي عنه <تصفيق> <تصفيق> لكن لو مسجد عوام عوام فالشيخ عمر ه ا يعمل كده ربنا بارك فيه يعني م ش فيه يعني. والله من هذا على ذاك أقبيس له ولاد يكفرون المسلمين لو ه و في النفس أ م ن و م يخزون الآيات وهو نام تام هو أيها من أيها عدة عوام فيما هو هوى وهذا ك ث ي ر وفيما وجاه وهذا ك ث ي ر خدت ملكنت ا ا زاي وففي كل وفي ت ع ص س ل ك والخطأ فطبعا ما الفرق بين التكفير والخوارج ي ق ص د بالتكفير ماذا ا ن كنت ت ق ص د التكفير بالمعصية زي جماعة شكري ف د ي ت ا ي ه مسلك الخوارج تماما بتمام ا كان مكفر بالمعصية. مانت ما ا عندك ا ل ت ك ف ي ر ي ا جماعة في تفاصيل. انتبه لا. أ ن ق و ل لكم س ر ي ع ا في تكفير بالمعصية بالكبيرة ف د ه ب ا ي هاه. م ا نجمين الخوارج. ه ت ق و ل لي ص ح ا ز ا ي وجزاي. ا دباعة. ل في ا غ ر ب من ذلك. اقرأ كلام آل ا ل ت و ق ف و ا ل ت ب ي ن ماشي. واقرأ فرقة البيهسية من الخوارج. و ق ا ر ن بن ي هذا الكلام و ز ا ك شعرك يوقف هو نفس الكلام طلع ا ز ا ي هو نفس الكلام خدت بلك ا تقسيم الناس لاقسام لاقسام قسم مسلم ل ش ب ه ت فيه كافر ل ش ب ه ت فيه وقسم نتوقف فيه لباق و المصالح د ل و ق ي ما تشيء من كل ا ل ل ي ب ق ى حتى نتباين من الإسلامية أ ت ي له نفس الإيه الكلام ونفس القضايا ونفس ا ل ي ه المعروضات خدت بلك ا في ف حاجات هي نفس تفكير الإيه نفس أفكار الخوارج. طب الفرق الب... يعني إيه الخوارج ما عضوتي. ق من يقول لي فرقة من فرق الخوارج موجودة مشهورة. لا ا ل ر ف ض د و ل ف ر ق ة ا ث ا ن ي ة ا ا ل ي باضية. لهم دولة سلطنة عمان. سلطنة عمان مفتي ب ا ض ي خ و ا ر ج يكفر بالمعصية. آه. م ش ا ر ف ي ن وموجودين في شمال في شمال ا ل بعض تصف و ليبيا والغرب ا ل ل باضية. و ل ه م كتب بتنزل في السوق بعض ناس بلك عايزين يخرب بين الباضية وبردهن إيه. لا منقرب بريك ا ن ا نعدين النصات والله يعني هو يعني ا خبر ا ل ك ل ه سيء ك ل ه سيء ماشي فهذا ده ا يبقى ه ي عندهم ي ماشي عندهم ي في تكفير بالمعصية تشكر م ص ط ف ى التوقف والتبين ده كلام الخواري وفي تكفير م ا س أ ل ك ش نفس ا ل م س ل ك م ا ك ف ر ش بالايه؟ ولكن حدث عنده خلل في ضواب التكفير المعين عن دال السنة. فقال فهؤلاء في, في الوسيلة و ا ن ت ه ى م عفلي في الغاز ا ن ظ ا م المعتز. خد تبالك م ع ا ي ا ن ت ه ى نفس الايه؟ يعني يجيبلك م ث ل ا من لم يكفري يكفر كاف فهو كاف. كلام عندك ل ل ر و ش محمد و ا الكلام ده مقصود بمن؟ الكافر المقطوع بكفري اللي هو القرآن نصه وقطع به ي ف ا ن ت ت ق و ن مكذب بالقرآن لما لما تكفره تبدي لنا في ك د ه الشيخ محمد عبد الله ب ح ن ب ا ل ي و ي ك ف ر تارك الصلاة على خلاف يعني في أمره وهذا رجع من قول طيب الإمام اللي بينقل عنهم خبرك ا ت ز ي زي, زي مشافعية و ا ل ل ي خ ب ا غير لا ي ك ف ر و ن تارك الصلاة ل ي ا لم ا ك ف ر ه م ش عرف اللي مش في التكفير ا ل ى إيه لما بعد عقمنا إنما هذا الكلام في إيه؟ في الكافر الأصلي م م م م و و ع ب ك ف ر ه أيوة اللي هو ك ف ر ه بنص واضح مش ا ي يا ج م ا ع ف ي ب ا ل ع ن د ي في ناس ب ق ى ك ف ر ت م ا ل ك ف ر ش و عشان ن ت ب ه عشان كده عشان ت ق ع د و ا ت ل ه خ لا مش خوارق ما أنت خلنا ما غ ل ط ا ن مش خارق إيه خارب كفره كبيرة بس هو حدث ع ن د ه خلل في ضاب و التكفير المعين لم يراعي ش ر و ط و الموانع مرعا ش الجال والتويل وكذا وكذا ف ك ف ر هو اختلقي واستنفنا إيه ا ل ى ا ل ى التكفير وإخراج الناس من المين و تكفير عموم الأمة ماشي لكن ا ي ه لأن تجت التكفير عنده ن تجت ي ا ي ه زي اللي بيكفر ب س ب ب ع د م العصر بالجاه ا ن د و ل خ ل ل في ضوابط تكفير المعاي عند هذا السنة والجماعة ها ها م ق ت ر ب ق ى ز ي ا ل شوقيين وزغير وغير كله د أي واحد حاضر بس مظبوط لأن يحاضر أخي ن ص ح نصيحة ا زكاة الله خير. أنا لما تركتش لأخي معه، مع إن الكلام اللي بقوله حجته ا ضعيفة، و لو تركته يتكلم كان ظهر ا ل ضعف. وأنا م ا تركته يش الكلام، لا الله خير. وأنا أقبلك. لما ن ا ق ص د ت المتابعة تلّي، إن نلاقي ب ل ه كلام ا ل ن ج ر ي ن بالتفصيل. بس ع ر ت ض ن ا ق ص ر عليه الطريق. لكن هو لو مسألة نقاش، هنفتح النقاش ومش مشكلة. يقول كل اللي عنه. لكن أنا عرّضت أن أ ذ ك ر ل ه ك ل ا م ي ا ل ن ج ر ي ن رحمه الله بالتفصيل. وجزا الله خير ا ل جزاء لهذا الناصح قبلنا نصيحته وعلى ع ي ن والرأس. مم. آه ارجع بنتي الكلام ذا الكلام إبراهيم عليه السلام خد ت ب ا ل ك ا ن ت ا زاي ا ن ه و ا إبراهيم طلب عين اليقين. فتقول لك مش معناه نشاك ه لا حشر الله د ب ر ا ه ي م د ه ن ب ي م ع ص و م عليه السلام العلماء يسالوا ا ل د ي ا ن ا ي ه ا ن ه ط ل ب ا ي ه لأن أنا عندي حاجة اسمها علم اليقين وحق اليقين وعين ا ل ا ي ه وعين اليقين ودي درجات عايب توقف ي التصدير زي مثلا ا ن ت بتسمع على الكعبة داس ه م ه ا ي ه علم اليقين ماشي طيب ت ش و ف ه ا تدخلها حق اليقين ف ب ر ا ه ي م طلب أعلى شيء عليه السلام فيها وليس كما فهم اللي المعض حاشاه من ذلك أ ي و ه م ؤ من خلاص محسوم أيه ودي مسألة محسومة نعم وليس ودي م س ي ل و بيع من ضمن ا ل ن التصديق بيه بيتفاوت ا ن في تفاوت في كل عناصر اليمن اليمن عن د ه ر السنة ومن التصديق ا و ه إن هذي من ضمن الأدلة ك ا ر ج ع ل كلام الشيخ ال ا س ت ا ذ الشيخ صابر القيم في هذا في كتاب التبيان في ا ق س ا م القرآن أي حاضر حاضر حاضر حاضر حكاية سب الدين وغاي خ ب ر ك في هالثياء أ ب ل س ه ل س ب ب الدين كله كفر ولا في تفصيل يعني ا ن ا ا ع ل م من التفصيل يعني قليل من الناس والقليل الذين أخالفوا في هذا اللي قالوا لأن يفرق بين السب ب معنا إذا كان بيصب ا ل ل أ خ ب ا ل ك الدين كسب أو يعني ا ي ه ا ن ينظر في قصده ا م ا الجمهور على ا ن ا ي ه على ن س ب ي ك ف ر على ن س ب ي ك ف ر وعلى فكرة العلماء لما قالوا ي س ب الله وسب الرسول سبدي قالك ل ا ي ه قالك ل ا ن ا ي ا ن س ا ن عنده ا ص ل ا ي ه ا ص ل تعظيم تعظيم والتبجيل النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عطر وعاصي فلما يسب ع ل م ا ي ه يعني ا ن ت تقدر أ ق ل لا يصلي وغير وهو ما يجي سيرت النبي صلى الله عليه ياشوا يا يا بش، صلى الله عليه وسلم، وادينه كذا، ادين أشياء، و ا ل م ص ح ف كذا راجل عامي، ي ع ر ف ش ح ا ج ه م ه سك المصحف ا ي ه ويروح بايسه صح؟ لأن أصل التعظيم موجود ا ي ه فلما يحدث العكس، د ه خ ل ا ص ا ل كلمة ا شيخ الإسلام في التصار، دل ه ا ل على انتفاء ا ي ه انتفاء التعظيم و ا ل ا ي ه وعمل القلب ا ل ي سبناه ي إيه؟ نقول نهذيه، ا ا ا وف. جزاك الله خير جزاء وبارك الله فيه الأخ يقول أنا مش م ع ن د ن ا ق ل ت الآية إن أنا أ ع ذ ر شو فيها أنا أ ع ذ ر بريء من الرجال وهذا لأني أبرع من الذين يفكون ن العذر ب ا ل ج ا ب ن ا نفنا الكلام اللي احنا ق ل ن ا دلوقتي ك د ه في عندك حاجة؟ ما م و جزاك الله خير الأخ ك د ه خلاص أخ ما ب ي ع ذ ر ب ا ل ج ا ء يا جماعة بس أنا ق ل ت إن في في عندك تعمله ح ظ ر خ ل ا ص الكلام كله ل ن النهاردة. ل ا ده ج ا ي ش جاب الشباب المخالف كله ورد ا ع ل ي ه ا ثالث أ ن ي جاب ي محتاجه به لا ا ن ا بتكلم في اللي ا ح ن ا ق ل ن اللي ا ا ح ن ا ق ل ن ا ب ن يوم ده ا ن ت موقفك عندك اعتراض منه بارك الله فيك ا خ يا ج مع ا يعني متفق م ا ف ي و اي ح ى رسول الله صلى الله ل ي ه س ن م ربنا يرفع قدره ويربكك ب ا عشان ما حدش ي ظ و ن بلاخ لا خ ب س قصد تفصيل المسألة وكذا الله خير فاز ماشي ابن ت و ف ي في حياة والدي وترك زوجة وثلاث بنات وهذا الوالد توفي بسبب حادث، فهل يأخذ أولاد هذا الأب من التعويض؟ يعني هو فيش غير التعويض، هو ع م و م ق ى بسبب تعويض ه ل ه ي صواب أو خطأ، ف د ا مش يدخل في تفاصيل. لكن لو كان ت د ي ة لو كان ت د ي ة لأن الدية ط ب ع ا حق شرعي بتورس، فالأمر ه يكون على خلاف أهل العلم في مسألة الوصية, الواجب. الجمهور طبعا بيمنع الوصية الواجبة. ا ل ج م ه و ر ط ب ع ا ب ي م ن ع من ا ل وصية واجبة. م ا ش ي والأم حليفة ب يأخذ بيها، لو مات في حياة أبي ولو أولاد أو مات في حياة أبي ولو أولاد، والقانون المصري ي خ ذ بمسألة ا ل حليفة، والوصيل ا واجب إنه يأخذ في حدود حق أبي ما لم يتجاوز السلس، والزوجة ماش لها، الوصية ت ب ق ى ه ن ا ل ل ا ي ه لأولاد ا ل ا ي ه يعني ز و ج ة مش أخذتهم ل أ ن ه مش إ ر س ختبر لما لا يأخذ لليه، أولاد ا ل ا ي ه أولاد ا ل ا ي ه الولد في هذا الأم ر يا صحات المهمة ها؟ الجمهور على إنه أ م ا ل ا م و ص ي م ا ليس له ماشي على ا ل و ج و د الموجودين يمنع اللي هما ل أ ح ي ا ء أعمامهم يمنعون لكن إذا ما زرع وحنا نقول بالصين واجبة وفي بعضها صار عليها ي ف. أيوة. أيوة. لا ا ن ا بكلم وبكلم هنا يعني في في ما ذكره. ب ر أ ك ن ت ا ز ا ي يعني ا ن ا ا ن ا ا ع ذ ر ن يرد ذ ز ا ل مثلا عشان فلننتظر مرة قديمة ا ن شاء الله عشان بس شيء. ن ت قلتولي إ ي شيء؟ ل ل لأي س ر ة الكاف؟ لهم مثل ا ر س ل ه ا ع ا ه في نوم لانه. آه. و ج ع ج ن ا آه تقولون ت ض م ن م ت م شيء وفجرنا خلاهم نهرا. ه وكان ل ثمر فقال صاحب ا ي ح ر ه أيو أنا أكثر من كم ع و ن ف ر ض خ ا م طن و ق ا ل لا أظن ما أظن التبيذ زي أبدا وما أظن الساعة ق ا ئ م ة أي. وهل و ه ل ثبت أنه كان مسلما أصلا هل ثبت أن هذا كان مسلما بيقيم ثم إنك فرطا المن أ ق ب ا ل ك ك ف ر ت وجحت أنعم الله عز وجل عليك ثم كفر بالمعاد أ ق ب ا ل ك هو نفسه يظن أنه م فيش إيه في الآية إنه أنا إيه رضيت خلا فعنده ف شك في إيه في ا ل ب ع ث هات ف م هي آه, اه أخبرك خ ج ل ن ا خلا من, من القلب يعني هو غير م و ق ن ب ا ل ب ع ث طيب ف م ب ن ب ق ى قال إن هذا كان لو عقب الإسلام ب ي ق ي ن ط ب ع ا وهل نمنع وهل يمنع وهل يمنع, وهل يمنع أن ي ك و ن هنا كافر ك فيفعل ش ي ء وأنا أقول له مثل هذا الكلام أكفرت في هذه الجزئية ووو ف ا ي ما د ي ك النقطة لسه ه ق و ل ه ا ا ع م إنه و النقطة الثانية، النقطة الثانية ا ن أنت عارف ب ل ك لا بد ا ن يكون في النص ما يثبت ا ن ه ا و ل ا عند ق ي د ا ن لابد من ت و ف ر ه م ا لا بد ا ن يكون هذا الرجل يثبت ا ن ه كان مسلم ثم ما يفيد ا ن ه كان ج ا ه ل ا ولا هذه موجودة ولا هذه موجودة، فهذا ليس ا ي ه ليس الدليل. نفس الكلام زي خد ت ب و ل ك معه ا زي. مسألة أهل إيه؟ ا ل ح د ي ث التي وردت في كون الناس ق ب ل أن ي ص ل م منهم من إيه؟ من أنهم في النار ماشي؟ فبعض الناس ي ن ا ز ع لكن هو مكن؟ أ ي ك ا ن و ا أهل فترة لا؟ شيخ العلماء قالوا بالجمع بخصوص في هذا يتبين أنهم لم يكونوا أهل إيه؟ أهل فترة وأن كان عندهم خبرك أنت زمن من إيه من, من, من أو صلى ماذا أو من ع ل م و ا به بسابي ه ذ ه الأشياء واضح؟ سبحانك اللهم و ح م د ك استغفرك و ا ط ف ر لي أشهد الله لا إله إلا